السلام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهربنا الله من شيخنا ومن شايخي الحاضرين. هذه كتابك تبارك تبارك المفتاح في أجر السمى من عند ربنا رحمه الله تعالى على شيخنا وعلى الرحمن حبيبه الله. قال الإمام رجني الله ربنا يقول له أن ومن زعم أن هذا القرآن حكاية من القرآن الذي في الله المحفوظ نعم قال حفظ الله تعالى هذا الباب الرابع من أبواب الكتاب أقره مؤلفه رحمه الله تعالى للنهي عن مذهب الواقفة وذكر اللفظية ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ وسبق بينا أن الناس في كلام الله عز وجل أولا الجهمية وهؤلاء ينكروا كلام الله سبحانه وتعالى ويثبتوا إلها مجردا عن الاسم والصفة والأشاعر وهؤلاء على النصف منهم يثبتون سبع صفات فقط ما سيأتي إن شاء الله ويقولون أن كلام الله عز وجل كلام النفساني وليس بصوت ولا حرف وهذا بطر وهناك الواقفة الذين توقفوا في القرآن فقالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق وهذا لا يلحق ما للسنة بالجهمية يقول لنا محمد رحمه الله من قال أن القرآن مخلوق كفر، ومن قال أنه غير مخلوق نبتدع، أو فهو مبتدع. لا بد أن تقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق. كلام الله غير مخلوق. وهذا الباب مشتمل على أمرين: التحذير من مذهب الواقفة وأيضا بيان قالك لغضي بالقرآن مخلوق وفيه أيضا بيان لفساد قول من قال من الأشاعرة أن القرآن الذي بين أيدينا حكاية كلام الله الذي في اللوح المحفوظ نعم. No, no, no. قال رحمه الله قال أبو بكر محمد بن حسين الآجر رحمه الله وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا وقالوا لا نقول غير مخلوق فهؤلاء عند العلماء مثل من قال القرآن مخلوق ولا لأنهم شكوا في دينهم نعوذ بالله من شك في كلام الرب هو غير مخلوق نقل المؤلف رحمه الله كلام الإمام أبي بكر الآجوزي في كتاب الشريعة فقالوا أما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا يعني توقفوا وشكوا ولم يقولوا غير مخلوق وقالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق فهؤلاء عند العلماء مثل من قال أن القرآن مخلوق لا فرق الحكم عليهم كلهم واحد كفرهم العلماء والأئمة مثل من قال أن القرآن مخلوق لأنهم شكوا في دينهم نعوذ بالله من الشك في كلام الرب فالمؤمن يقول القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق نعم فرحمه الله تعالى قال الآجر حدثنا ابن مخلق قال حدثنا أبو داول السعستاني قال سمية أحمد بن حنبا سئل هل له مخصة أن يقول الآجر والقرآن كلام الله ثم يسكت فقال ولم يسكت لأن ما رطع فيه الناس كان يسعى السكوت نعم هذه قائدة مهمة أن آل السنة يجملون القول في عقائدهم في ذبارة الأهواء والبدع فإننا نفصلون القول في ذلك. ذلك مثلا في مسألة الإيمان نحن نقول أن الإيمان خير عمل يزيد وينقص، ولكن حين يقال له كتابا فيريد يريد أن يقص بدعة ويضرب الناس لإخراج العمل عن مسمى الإيمان، فحين لابد من التفصيل في الرد على مثل هذا. نعم. <تصفيق> ولم يسكت لولما وقع فيه الناس كان يسعر السكوت نعم وبعض الناس اليوم يقول لا تتكلموا لا تتكلموا في هذه الأحداث وهذه هذه الفتن نقول لا إن الفتنة في السكوت عن دين الحق نعم إذا كان هناك بدعة مخفية وليس لها أثر في الناس فلا دائل نشرف بكلامك ولكن إذا ظهرت الفتنة فإن الفتنة تكون في السكوت عنها لا في التحذير منها لأن التحذير من الفتن والبدع والأهواء هذا واجب الشرعي لا يمكن أن نسكت عنه ولا يصح أن نصرم عليه اسكتوا بس خذ الامور تعد لا لا نسكت كيف نسكت؟ إن سكتنا فهن نشرح كتن السلف وسوف نفضح هذا المهج المبارك ولا يارب نعم انا نتكلم بالحق ولكن نتكلم بأدب وبرصوف في العلم ونقل عن أئمتنا وعلمائنا فلا مساومة في بيان وصول السن ومن زعم بعض أخوة السلفيين أنه يمكن أن على أصل واحد في الأخطى خطأ بينا لابد أن بيان الحق يظهر للناس وليس هذا الفتن بل الفتنة في السكنة عن الحق وليس في بيان الحق فنكمل بهذا بعض وبعض السوفه من قليل العقل يظن أن ولنت أن يسكت عن الحق عن الحق استقصد معناه أن يدخل في الباطل الله كيف يسكت عن الحق؟ لذالك أمر الله والداري إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهداة من بعد ما بينناه للناس في الكتاب ولا يكذل عنه الله ويلعانهم اللاعب ولكن مراعاة المصالب الانفلاسي في حسن النظر ولزالة العبارة هذا أول مقبول كالحديث عمر السابق وإذا أتيت المدينة فإنها دار فجرة وسنة وتنكين فنبت أن يأخذ الإنسان أين يتكلم ومع من يتكلم وكن يقبع في كلام منتهي متأقبا في النظر الذي يفرجه لأنه يمثل منهجا منهج أحمد والشافر ومالك والعمة والسفيان يتكلم بإسلوب طيب وإسلوب حسن مع الناس ولكن في صلابة وقوة بالحق لا في تنازل على الحق أبدا ولا الإنسان في لا يتكلم كلمة خيرا لهم من أن يتكلم بالباطل أو يساوم عن الحق والعياذ بالله معنا ولكن حيث التكلم وفيما تكلموا لأي شيء لا يتكلم نعم يبقى إذا أهل البداية منهم من يقول القرآن مخلوق وقفا ومعنى وهذا قول الجهمية والمعتصر ومنهم من يقول أنه معنى قائم بالنفس وهم الأشاعر والكلابية <تصفيق> وسبحان الله أنظر إلى ماذا تفعل بأهلها لن يجل أشعر دليل وتركوا آيات القرآن والمئة واربعة عشر سورة وثلاثين جزء من القرآن وتركوا هذه السنة النيرة العظيمة سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وذاه يستدلون بقول شاعر وليته شاعر مسلم وإنما هو شاعر نصر هو الأخطر فقال في بياني أن الكلام كلام النفساني إن الكلام لف الفؤاد وإنما جوء اللسان على الفؤاد دليلة الكلام في الفؤاد واللسان دليل على الكلام وليس وسيلة للكلام وهذا باطل. فسذمني بقول شاعر نصراني وقد لامع على ذلك شيخ الإسلام في لاميته فقال وإذا استدل يقول قال الأخطر. انظر للأخوة ماذا يتفاجئ لها، تترك الآيات والأحاديث يعني أنتون يوما انت تقولون أن الناس يسدلون بأشياء ليست في موضوعها أبدا آيات والأحاديث نخشى أن يأتي اليوم الذي يستدل بأقوال الشعراء الكفار والنصار وأظنه سيئت إلا أن يكون قرأتها في يوما نستدل بقول عقلاء والوجهاء النصوص من الكتاب والسنة ونخشى أن سلام الله يلنا هذا اليوم أنا سيدل بقول الكفار على نصف المسلمين وإن كانوا قد دخلوا الفيادين ودخلوا الأحزاب ودخلوا الفرق ما للأسف. قال <تصفيق> رحمه الله وقال أبو داود سمعت أحمد رضى الله عنه وذكر رجلا كان وقف في القرآن ودعى إليه فجعل يده عليهم. وقال هؤلاء فتنة عظيمة وجعل أيضك الهدى نعم قال رب العروم وهو ذكر رحمه الله تعالى مسألة اللذية يقولون أن لفظي بالقرآن مخلوق وهولئي مبتدعا لأنهم عدلوا عن قول السلف إذا قال له بقرآن لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق هذا قول مبتدع ولما نحن نحن نقول من قول من قول أفضل القرآن مخلوق فهو جميل وقال غير مخلوق فهو مبتدع كما سبق نعم من اهل بغدان لمن وقف فيما بلغني يعني وقف في القرآن. في القرآن فلم يكن لا مخلوق ولا غير مخلوق نعم فقال له اغرب لا اراك تجيء الى بابي في كلام غليل ولما رد عليه السلام وقال ما اهرجك ان يسمع بك ما سوء صنع عمر بسبيل نعم ودخل بيته ورد الباب وما <تصفيق> عندنا وقت امام احمد دخل بيته ورد الباب ليس عندنا وقت لنجاد الأهل الأهلاء والبناء ولكن إن جاءوا كانوا عندهم حجة فليأتوا بها في مساجدنا ونحن إن شاء الله عندنا نحرد ما ندمر به الباطل الذي معهم كما قال الله بل بالحق على الباطل فيدمه فإذا هو زاهق ولكم الأولى من ما تصفون ولكن ما هم تراهم يعتزلون مجالس أهل السنة ويشويشون من بعيد ليس عندهم حتى مجرد الرجولة لمواجهة الحق إنه هو تشويش من بعيد مع الأسف فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان واضحا في الحق اخرض لا أرى وجهه ويعني نحن نحتاج لهذا في هذا اليوم نحتاج لهذا مع أن الإمام أحمد كان مع المأمون يناديه بلقب يا أمير المؤمنين الله عزيز يلم علينا اننا نعامل السلاطين بما عمل به السلف ويقول شايف بيكشف وجه الاخ اللي في الحزب التاني والجماعة التانية منه تدعه وتراه مع الصراطين يا يبش نعم انت لا تفهم من هالسلف لو كنت فهمت من السلف عرفت ان اهل السنة مع امراء الجول والظل اهل كلمة حسنة تجد بنوسف الفقري الذي قتل 123 ألفا من جلة التغيين والعنفاء ومع المعادلين يأتي الله في هنا يقول الصباح يقول آمي ابن عمر يقول سمة نبيك صلى الله عليه وسلم لا يكن ابن عمر حينئذ مجاهنة ولن يكن أحمد لما قال المؤمن يا أمير المؤمنين مجاهنا في الحق لا وإنما هي وإنما هي كلمة يكسب بها قلب هذا لانه اذا ضعف السلطان والحاكم بجوار العلماء رأيت الخيل الكثير واذا وقع بين السلطان والحكام خلافات رأيت الدماء تسال الشوار في الشوارع والاشلاء تمزق الطرقات وتقطع الطرق وتنهب الامعان وتنتهاك الاعراض كما ترى انه انتيك اعراض قطف الاطفال والنساء و انتوبة الاموال لا تعمل على نفسك نصر الله سلام صبير هو ابن عسل كان يجادل ونهاه عمر رضي الله عنه فلم ينتهي تجهز له عمر عراجين النخل ولما جاء صبيغ قال من أنت قال عبد الله صبيغ قال عبد الله عمر واخذ يضرب ربي النخل على رأسه قال الآن أفقتوا يا أمي والمؤمنين فبعض الناس لا يفقه إلا بمثل عواجين عمرهم صلى الله وسلم عليهم الأولى والحكام والأمراء على هذه الأهواء والبتاعة وأنهم قلوبهم رحمة على أهل السنة فبعض الناس لا يفهم إلا مثل عواجين عمر بن خطاب رضي الله عنه نعم معنش الأسئلة فلا أخذ إلا بما يتعلق الكلام المخروض أن لغضي بالقرآن مخلوق وإنما ذكر أن صوت القارئ مخلوق فصوت القارئ لا شك أنه مخلوق والورق الذي كتب فيه المصحف مخلوق والمداد الحبز الذي كتب فيه المصحف لا شك أنه مخلوق ولكن لما قال البخاري ذلك ولم يقل أن لفظه الملفوذ يعني مخلوق أبدا هجره وشيفه محمد نيحي الذهب يحذر منه لمجرد انه قال قولا يفتح باب الشهر وليس هو البدع والشهر وطلع انه يفتح بس مجرد ان يوارب الباب بيننا وبين اهل البدع هجره محمد بن يحيى الزهر وحذر منه حذر من حتى تركه الناس ولم يحضر له الا مسلم متقنعا يعني مختلئا حتى ترك البخاري البلة وانصرف ما وجد أحدا ولم يكن البدعة وأنه مجرد أنه فتح بابا للبدعة لذلك إذا أبهم البخاري محمدا في صحيحه، وهذا مقتالد في صحيح البخاري إذا قال حدثنا محمد في المقصود به محمد بن يحيح <تصفيق> نعم قال رحمه الله وقال يا رجلون سنة اسرق ابن يقول من قال ما يقول القرآن غير مخلوق فهو جهني سمعت قتير ابن سعيد يقول منها الوارع الواطفة شر من شغل من قال القرآن مخلوق نعم كما سبق وقال اسحاق ابن راهوية أو ابن راهوية <تصفيق> إمام من أمة الحديث مثل إمام أحمد رحمه الله نعم وقتير ابن من أمة الحديث أيضا وقال أحمد المصالح الواقف شاك والشاك كافر نعم الذي يشك في عقيدته في توحيدي اقفوا لأيه الله لذلك آل السنة يقولون في لغة الاستثناء في, في الإمام أنا أؤمن إن شاء الله إن كانت على سبيل الشك فإنها لا تجوز أما إن كانت على سبيل خوف الخاتمة فإنه تهينها تجوز نعم وقال أبو كامل سلامت عبد الله عن من أمسك فقال لا أقول ليس من إذا لقيني في طريق وسلم علي وسلم عليه قل لا تسلم عليه ولا تكلمه كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه نعم وتتمته في الشريعة وكيف يعرف هو أنك منكر عليه فإذا لم تسلم عليه عرفها يعني أنك عليه وأما أنك أن أنك لابد من إنكاره إذا بك تغشى مجالسهم وتمشي معهم وتأكلهم وتشربهم فعملك يكذب طولك طبعا هذا كله بعد استنفاد النص والبيان ونشر السنة لأن السنة أيها الإخوة غائبة على كثير من الناس وربما هذا الشخص الذي وقع في بدع لا يعرف السنة فتفهم بلفق ولين ومقام الدعوة غير مكان مقام الحكم والقضاء يفهم ويبين له الحق ويحرص على هدايته وترفق به طالما أنه جاهل لا يفهم السنة فإذا أصر معاند إلا البدعة فإنه لا يصح مجالسته ويجب هجر لأنك إذا جلست وأنت طالب علم فإنك كذب الناس إلى متأتي من حيث لا توجد هذا غلط شديد الله <سؤال> يرحمه الله مخلوق يعني لأنهم مقتدع ابتعدوا عنهم وعن محادة وهذا عند الإمام أحمد ممكن عظيم الإمام أحمد إمام أهل السن والجماعة والجميع أنكروا كما سمعتم الأسماء والصفات فانكروا إلها مجردا عن الاسم والصفاء والعياذ بالله فيقولون ينكرون السمع والبصر والعلم والقدرة تسور عن وجود الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم أجل ما هو؟ هل هو شيء؟ عدم النحط وهذا ولا لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف أجل ما هو؟ عدم لا شيء وذلك كفرهم على السنة لأنهم أثبتوا إله من عن أسماء وصفات لفت الإمام رحمه الله تعالى للسيطرة المعروفة التي تسمى الرد على, على الزنادقة فمن قال أن القرآن مخلوق فهو جهمي والعياذ بالله ومن قال أن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو الذي في اللوح المحفوظ فهذا منكر عظيم من قال أنه حكاية كلام الله فهذا خل الكلابية حكاية حكاية كلام الله والأشاعر يقولون عبارة عن كلام الله وكله باطل. إذا قلصنا من قولة القرآن ما تعريف القرآن؟ تقول القرآن عبارة عن كلام الله هذا غلط هذا قول الأشاعر تمام أو حكاية كلام الله هذا قول كلابيا وأن تقول القرآن كلام الله المقصود أنه ليس هو الذي في لوحة المحفوظ وإنما هو حكاهه جبريل أو عبر عنه جبريل تارة وبعضهم يقول عبر عنه محمد عليه الصلاة والسلام. وأسألنا على ذلك الأئمة من الكتاب. منا قول الله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي الوف عند العرش مكي يعني جبريل عليه السلام. وقوله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شعب يعني محمد عليه الصلاة والسلام. برضه. لأن هذا القول تنزيل قال سبحانه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين فجفية الله سلام تكلم بالقرآن نزولا ووحيا إلى محمد عليه الصلاة والسلام وإنما تكلم بها رب سبحانه وتعالى والعجب أنه لا يظنون أنه نزهون الله سبحانه وتعالى ويقولون ان الله لا يتكلم الجهنية والموتسلة وهذا نقص بلا شك فكيف تفهموا ان هذا كمانع العياد في الله نعم <تصفيق> قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم مثل القرآن مثل الإبن المعقلة نعم عفوا فقال رحمه الله وقال هذه المقالة القرآن يكذبك ويرد قولك والسنة تكذبك وترد قولك واخذ استرسل في دليله في الكتاب والسنة، وهكذا أهل السنة ليس عندهم شيء إلا الآية والحديث. وأنا أقول لكم يا ليك جميعا لا تنزلوا إلى المعارك ولا إلى المضاربات باليد، وإنما أنتم عندكم حجة، عندكم كتاب الله، وعندكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء على الهوى والبدع لن يسكتوا عن إيجابيكم في مساجدكم بالحجج، وإنما يشوشون عليكم بالتحجير منكم وما شابه ذلك. فلا تبتديوا إلى وإنما حقق الإيمان فالله جل وعلا يقول إن الله يدافع عن الذين آمان ستجمع يدافع عنك من حيث لا تأتي حقق الإيمان يا أخي إن الله يدافع عن الذين منه. حقق التقوى والإحسان إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنوا فالإنسان لا يهتم الكلام عنهم أو تحذير الناس منه قد حذر من نبيك عليه ولا جلد الأئمة من أجل هذا الذي نقرره الآن أن القرآن كلام الله غير مخلوق جلد من أجله الإمام أحمد وسجل وعذف رحمه الله ولكن ثبت فثدت الله به الأمة كلها من بعده رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء الإمام أحمد الحمد وخرج بلقب إمام أهل السنة فاصبروا اصبروا واثبتنا الحق سوف تخفضوا بإمامة, الوهد... بإمامة الناس وعلم عن... وتيقنوا أنكم على الحق فاسبروا عليه يقول الله جل وعلا وجعلنا منهم آئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يهدون بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين يهدون بأمرنا ليس بالأفراء والبداء وإنما بأمر الله كتاب وسمنه، فليس عندنا أنتم ها ها هذه مناقشات الأئمة لهذه البلاد آية وحديث وأقوال الصحابة، هل عندنا بضاعة أو إلى هذه البضاعة؟ كل بضاعة عندنا فيها بضاعة مزجة، فالإنسان يعني لا لا يستعمل الفضب ولا وينفض السياه وإنما يكون مهذبا حسن اللفظ. ولا يغضر إبنالي الحق وسيقع ما سمعت من الآيات سيدكر بعض الأحاديث نعم وقال وقال عليه الصلاة والسلام، نأخذ هذه آية معنى الشعفون وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصد وجهه دلاله أخبر أن السامة إنما يسمع القرآن ولم يقل حكاية القرآن القرآن ولم يقل استمعوا لحكايته وإذن قلقوا هذا القرآن هذه التي هي أخوى لم يقل إلى حكاية القرآن وإذن صوتنا إليك نفرة من الجن يستمعون القرآن ولم يقل حكاية القرآن من وجل الذي ليس في جوفه شيئا من القرآن كالبيت الخرب وهذا الحديث رغض أم أحمد التلمي والداري والحاكم والبغو في شرح السنة من طريق أبي يوسف. ابن أبي ربيع وفيه ليل عن ابن عباس لكن قالت قلبي حسن صحيح وقال الحافظ صحيح لسنان وإذن ذكر الحديث أثناء رضي الله عنه خير من تعلم القرآن وعلمه ولما سمع أبو عبد الرحمن السلم التابعي هذا الحديث جعل يقرأ الناس يقرأ الناس القرآن أربعين سنة أربعين سنة وعبد الرحمن السلم يقرأ الناس القرآن لما سمع. النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن. هنياً لإخوان الذين يعملون في حلقات تحرير القرآن الكريم. نخلص نية لله هنيا لهم. ونريد أن يكون هذا المسجد إن شاء الله وعيهم مسجد الفناء. نريد أن يكون يعني قلعة من منقلع تخريج مدارس من القرآن الكريم. لعل إن شاء الله نرتّب في الأيام القادمة حلقات القرآن. حتى تكون حلقاتنا حلقات متميزة في منهج السلف على منهج السلف في التحفيز وفي وفي دراسة متنكرة كتب العقيدة لأبناءنا الصغار حتى يتربوا على منهج السلف لأننا نعاني لأننا نعاني اليوم من يعني يعني نشأة الأطفال على الأهواء والبدع حتى أهل البدع لم يتركوا الأطفال في الحبانات في الحبان من أول شيء يأخذ على الساخة. البرع ولا no, no, no. no, no, no. وقال عليه السلام لا تسافر في الى ورد مرد وفي حديث آخر لا تسافر لا, لا تسافر هو إلى مرد نعم نعم حديث آخر لا تسافر في الى إلى العذو بين يخوف وهذا الحديث هو الشيخان الحديث بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسافر بالقرآن إلى أرض العدو وفي ليلة أخرى لا تسافر القرآن إن العدو في النيقاف علينا له ورغب هذا اللغض إلى محمد البخاري في خلق أفحال العباد وهذا فيه النهي عن السفر والمصاحف إلى العدو والعلم خشية أن ينالوه في انتهن لكن قال شيخنا لكن هذا المحظور زال الآن بل بعض الكفار يفتتح إذا عتموا بالقرآن الكريم فلا محظور الآن من السفر إلى بياد الكفار بالمصاحف لأنهم لن يستطيعوا أن يهينو أو ينتهنو الشاهد من الحديث لم يقل النساء لا تسافر بحكاية القرآن وإنما قال أو بعبارة القرآن وإنما قال لا تسافر بالقرآن إلى أرض العدو وقال ما حسد الله بثنتين نجم الله القرآن فهو يخوم به آناء الأيد والنهار نعم قوله لا حسد يعني لا غبطة لأن الحسد حسد أداء حسد, حسد مذهوم لها وهذا الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والعياذ بالله والحسد الثاني الغبطة هو أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك ولا تتمنى زوال النعمة عنه رأيت طالبهم تتمنى أن تكون مثله رأيت حافظ القرآن تتمنى أن تكون مثله ولكن لا تتمنى أن تزول عنه النعمة حدث كثيرا بين طلاب العلم وربما أدى إلى هلاك بعضهم نسأل الله السلامة والعافية فالإنسان أو مع من الناس العلم ربما وقع في قلب أحدهم شيء يعني من من الحسرة على أخيه المسلم فجب أن يدفع ويبتعد عن ذلك لأن هذا يأكل حسنات كما تأكل النار الحطب ومن آخر أسباب دفع الحسد الإيمان بالقدر وان الله عز وجل قطر الاشياء قبل وجودها فالانسان يحمل الله سبحانه وتعالى على ما اعطاه من النعم سواء في العلم او المال او الوجاهة او الاولاد والزوجات وبذلك ولا يتمنى زوال النعم للعباد يصف بذلك قلبه للناس نعم وقال ان o sea في اصل ابن خزيمه ولا لكاي كلهم لكرو بالسند وما بدا السند عبر بره ولكن في زماننا في الحقيقة الناس ما يعرفون الاسانيد وما يعرفون الرجال وقد يكون خواص في بلاد لا يعرفون الضعيف رجال حديث الضعيف من الموضوع نعم هذا عين البتر تحفيز تخريج <تصفيق> كان رواه الدارمي من العاصمة المفروزة من الأركان من هكى الأسماء والسبات والنجاد من نوع مترقى عليه عن من تأمنتور عن إبراهيم المنذر حدثنا إبراهيم النواة النواة ابن السماء قال حدثنا محمد حفص عن نعمة الحركة عن المريء رسائل حكم عليه بعض الالمعضاء بها بجرم تلك الموضوعات فقد هذا حديث الموضوع نعم أمثالها لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف هو تمغي ومدعوب بسم الله بأسكه ولو أتى به المؤلف لكان أولا والشاهد قوله تعلم القرآن ولم يقل تعلم حكاية القرآن وأيضا في حيث الأخر من قرأ حرفا من كتاب الله ولم يقل عبارة من كلام الله وإنما قال حرفا من كلام الله يقول على ان الكلام بصوت وارفح نعم هو لما الله قولا ما كان بده يحاسب ربنا الاثنين ان يتقى الله وانا محمد الحسين نعم على سينصحك كيف تقف امام اهل البتعه فعلم انتبه كيف ينصحك العلماء او ماذا يقولون في مواجهة البتعه نعم المسلمين يتق الله ويتعلم القرآن ويتعلم أحكامه فيحلو حلاله ويحرم ما حرامه ويعمل بالحكمه ويؤمن بالتصديق ونؤمن به وعلمه كلام جل وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور فذكر ابن القيم الله انواع الهجر الانسان ليس حان يهجر كلام الله وانه يكون له قصة كل يوم مع المصحف ومع كلام الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى مخلوقه ان الله عز وجل ليس له صفات اذا كان اي مخلوق لا بد ان يقول له صفات فكيف تثبت الها بلا صفات وبلا اسماء اجل ماذا تدعو اذا اردت ان تدعو ربك ماذا تقول لا اسم ولا صفة تدعو ماذا تدعو عدم المحضن ولا يا الله نعم ان بعض الناس قد يتحجد من يعني شدة الأئمة مع الجهمية لأن مؤد كلامهم إثبات إله بلا اسم ولا صفة يعني عدم المحطة والعيادة وقد ينزل مكان يعنز به ينفر منه فالحسين رضي الله عنه لما نزل كر كربلاء قال ما هذا المكان قال كربلاء فأراد أن يرجع رضي الله عنه فأبى عليه الأمير وأبى إلا أن يقتل أراد الحسين أن يرجع لما علم خطأه فكان قد نصحت الله ابن عمر ابن عباس سعيد الحدري وجماعة من التابعين حتى النساء نصحته رضي الله عنه وهم أن يرجع دون مواجهة للسلطان حينئذ ولكن أبى عليه الأمير وقتل رضي الله عنه وارضه حسين بن علي Oop, oop, oop. من باب السنة. ايضا فيها نكارة. ما هي النكارة فيها? تائم الى الله ورسوله. و الى رسوله. فهذا صحنا قلسا تكتب الى الله ورسوله? بعد موت الرسول? لا. اما في حياته? فهذا كان عائشة رضي الله عنها لما قالت لما دخل قنف الصحيح. وهي عندها سهوة تستر قرام تصطر بسهوة سهوة الله بقرام فيه تصور. اعرض عن التفهول فقال اتبت الى الله ورسوله يعني معصية الله واتبه الى رسوله مما أخطأت في حقه هذا في حياته لكن بعد وفاته عليه السلام لا يقبل ذلك لأحد الغائية أن يقيم الحدود يقطعوا أذن واحد أو يجدعوا أنفه أو يقطعوا يده أو رجله لا ليس هذا للغائية يعني هذا للحكام ولا صح القول أن قالوا بعض الناس أن, أن الحاكم إذا شغل الزمان عن حاكم سواء كان هذا الشغل حسيا يعني لا يجي الحاكم أو معنويا يعني ضعيف والهل يجوز لأحاد الرعية ينصب شخصا يقيم فيهم الحدود هذا باطل ومنكر من القول ويدي إلى فساد المجتمع والعياة بالله نعم فسد <تصفيق> ويستدل هذا المسكين الله لا أعرف كيف يستدل أن شيخ الإسلام الزيمية كان مع بعض الأمراء وكسر كوس الخمط هذا هو الأمر الأمير فكيف يستدل بهذا لا أمرك الأمير والحاكم بهذا، فغير المنكر. أما أن تذهب أنتَ ذبنتَ وتقيمه بتقطعي يد واحد إلى صرخ. لا يجوز هذا أبداً. هذا للحاكم، ولا كل واحد سلام واحد يقول آه صرخ من الجيب ولا قطعتيه. ولدي آل الأجمعين صلى الله عليه وسلم من يحميوني في أبلغ كلام ربي صلى الله عليه وسلم عربهم شديدة نعم الرسول اللي يقول مين مين يخدني معاه أكلم القوم حتى يسمعوا كلامي وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا. نعم وعند مخالفين كان هذا يوم وعند مخالفين وعند بقد كذبت مذاهب جماعة يعني مسيرة القرآن ورفضي بالقرآن مخلوق. وأله فيها الإمام البخاري واحمد رضي الله على رسالة خاصة اسمها خلق أفعال لعباد. كذلك ذكر في الصحيح أبوابا في هذه المسألة وأطال رحمه الله لأن مسائته مشتتة. وينفع من هذه الفصول في الجامع الصحيح الذي هو البخاري. باب البخاري باب باب مختلفة باب قراءة المنافق والفاجة وقراءتهم لا تجاوز تراقيهم لأنها مخلوقة والمقصود بقراءتهم يعني أفعالهم وقال باب قراءة الفاجة والمنافق وقراءتهم لا تجاوز حناجرهم فالقرآن وبيّن فيها أن ألفاظ العباد وصفاتهم وحركاتهم وحركاتهم كلها مخلوق وبعض الناس ظن أن البخاري يقول أن القرآن مخلوق بهذا وهذا غلط فالآن البخاري لم يقل ذلك فقد بحث هذه المسال ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة وجمع بين كلام الإمام أحمد من قال رضي للقرآن مخلوق فهو كافر ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع داخل بين قول الأحمق وقول البخاري. وأنه البخاري قصد أن صوت القارئ مخلوق والمداد الذي كتبه المصحف مخلوق ولم يقصد أو أن المخلوقة مخلوق. ولكن العلماء كان عندهم شدة في عدم فتح أبواب الشر مع هذا البدع. هجر وجهكم. محمد بن حيدر رحمه الله تعالى. والحق أن ولا خلاف بين الإمامين للبخاري ولا الإمام أحمد. ولكن الإمام أحمد سد الباب والبخاري يعني تكلم الكلام يخشى منه أن ينسق قائل مترعى. وهذه القصة رواه ابن بطوطة في المخطوط ولا حياة له. لا حزن في هذه القصة في إثبات رؤية الله في المنام. ابن, ابن تيمية رحمه الله جميع التواف أثبت رؤية الله في منام إلا الجهل لشدة من كاره الرؤية والجهل ما الله بدعته أثرت عليه في كل شيء في العقيدة وفي العبادة وفي كل شيء في الحديث رأيت, رأيت ربي في أحسن سورة إني نعست فرأيت منام كلام الله عز وجل غير مخلوق، ولغة القارئ مخلوق، وصوت القارئ مخلوق. شكل ثنتين في المجلد الثاني عشر على صفحة ثلاثة مئة وسبعة. تفصل جالين مثلا. نعم. قول المصنف رحمه الله داب التحرير من ذنوب الحنيفة ومشبنة المجسم. محمد بن حسين الآجوز رحيم الله إني أحذر إخواني المؤمنين مذاهب الحلولية الذين لعبهم الشيطان مخارطوا بسوء مذهبهم عن طريق يهد العلم مظاهمهم قبيحة لا تكون إلا في كل مفتون هالك زعم رم الله عز وجل حالهم في كل شيء حتى أخرج المسلم الزبين إلى أن تكلم الله تعالى بهم ماء العقلاء ما هو كتاب الله وما ثمة رسوله وما كل أصحاء الصحابة وما تغلق أمة المسلمين ويومي إذا أنكر عليهم إن المشبه عادل الأوثان والمشبه أيضا شيخ الإسلام وربما أوهمت هذا المعنى ورجع عن ذلك رجوعا واضح do the فايش يعني اي شيء اي شيء اختصار لكلمة اي شيء وهي كلمة العربية استعملها في اليوم المجدد شيخ السلام محمد بن الوحيد رحمه الله وغيره من العلم وهذا الآية فتحت بالعلم وختمت وخطف بالعلم مما يدل على ان المعيه هنا معيه علم وإحاطة وليست معيه ذات نعم ورحمه الله أخبرنا أبن حسن الخنابي قال أخبرنا إسماعيل بن علي خطبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا صريح بن نعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال قال مالك بن الله في السماء وعلمه في كل مكان وروا من وزاد فيه لا يخلو من علمه مكان وعن سكان الثوري وهو معكم حينما كنتم قال علمه وعن الضحاك ليكون من نجو ثلاثة إلا هو معه هو رابعه قال هو عن العرش وعلمه ومعه وقال ينفق المزياد وغيره عن أحمد بن هنبه في الآية المراببه العيني لأنه نعم كما في كتاب كتاب الله تعالى آيات تدل على أن الله تعالى في السماء على عرشه وعلمه محيط بجميع خلقه قال الله عز وجل أأميتم من في السماء أن يخصب بكم الأرض وإذا هي تمر أمأميتم في السماء أن يرسل عليكم حاصدا فستعلمون كيف نذير وقال إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح ورفعه وقال سبح اسم ربك الأعلى وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إليه وقال بالرفع الله إليه وقال لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء عنده كل هذا كل هذه الآيات تدل على علو الله سبحانه وتعالى واستوائه العصي جل وعلا نعم وهنا ذكر الآيات وسيذكر بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك يبن أنهجنا منهج الدليل الكتاب والسنة ليس عندنا إلا هذا. من أين نأتي بديننا ومنهجنا إلا من كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام نعم, نعم. بصلا قال والسنة والآثار تدوردت بذلك متواترة من الطرق الصحاحة أخبرنا أبو علي حسن بن أحمد البذار قال حدثنا أبو الفقر عيسى بن موسى بن عبد المتوكل على الله قال حدثنا حبيب الله الرحمد الشصاص قال حدثنا محمد الرحمد الشعيد التستري قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي خير تقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن خلق الله على نفسه أم رحمتي طب من هذا <تصفيق> ورمان الانزول دي فضل عنده فوق العرش نعم وهذا الحديثي اتباك اربع صفات لابنا تباركك على الخلق والكتابة والرحمة والغضب <تصفيق> في على نفسه نعم وفي اثبات اليد أيضا لله تعالى والنفس الكلام فيها هل هي الذات أم هي سكوت لله تعالى نعم نعم الله رحمن الله خمس صفات نعم بيديه. نعم الله الله وحده فوق العرش ذلك الوضع في اثباته الاولى ان فوق العرش فوقي هذه إلى أعلى علاج. نعم فانا حدثنا ناب الخش محمد بن احمد بن فارس الحافر قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن محمد بن احمد بعدان بن قال حدثنا ابن مسلمه قال حدثنا يزيد البدور قال حدثنا علي بن جعفر عن ابي الثرب عن سعد بن سعد بن سعيد قال قال الله صلى الله عليه وسلم من الله تعالى وما كُنْتَ بِزَانِ بُطْتُورِ إِذْ قال كتب الله كتابا في ورقة أثر نعم أثر. اشتركنا لينادي يا امة محمد قد احرم قد قد رفت لكم قلنا ان تسترهيني واعطيتكم قلنا ان تسألوني ان يوم القيامة يشهد اله الا الله وان محمد تدل على رد تشبيه الخالق المخلوق سبحانه وتعالى. نعم. <تصفيق> قال رحمه الله قال الإمام عبد الله, عبد الله، محمد بن حنبل رضي الله عنه أن المشتتين تقول بصرك بصرى ويتم كيامي ومن قال هذا فقد شبه الله تعالى بخلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه الآية. if that ولا كلام مالك ولا كلام سفيان ولا كلام البردهاري ولا كلام ابن ابي داود ولا كلام ابن البنا ولا الاجرزي ولا ابن رطة ولا غير من العلم ولكن الامر احتاج الى يقين وثبات أعوذك الله لا يدني أين ربه نعم ويسلم أعبد الجوهن الذي قال فيه الحسن لا تجالسوه فإنه ضال المضي ويسلم أعبد الذي قال فيه المض سنعته يطعم على السحابة ويقول كابن عمر حشريا كان ابن عمر نعم وقال قيس العباسي سألت عن مسألة فلم يجبني بد لي فقال قد كان من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فكيف المساله وكان يظهر مظهر على وجه التلبس وهو اعتقاده شر من الدين وقد امن صدق ان صدق الطه الطه الطه الطه الطه الطه الطه الطه الطه الطه الطه الطه الطه كان في الورام أجل منهم من ذنب نعم نعم هناك بناس الكلاب والبهائم العجموات أحسن منهم يقول الله جل وعلا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضنوا يقول سبحانه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه كمثل الحمار ولكن تدفد وراح تقول له يا كلب يا حمار لا مقام الدعوة مقام الأمر بعض الناس لا يفهم هذا فيحمل مثل هذه الألفاظ من السلف هو هيقول بل فلان انه كلب بل ولا انه حمار بل فلان انه كلب هذا لا يكلم منهج السلف مقام الدعوة وبيان الحق للناس غير مقام القضاء والحكم وهذا منهج المعروف عند من السلف نعم حشويا يعني انه يثبت الصفات المبتدعة وصفوا آل السنة بالحشوية والمجسمة لما أثبتوا صفات الله سبحانه وتعالى أن الطعن في آل السنة قديم هذا آل ابن عمر يطعب فيه رضي الله عنه نعم منخذلة نعم وأنشد آخر خذها أتت منتبعة مقابة مرتبعة ثمانة شر الأربعة. نعم رجاله مبتدئ فلافته شر دار ابليس في شهر 4 نعم انا قايدهم انا اخو باكر ورحمه الله صدق سمعك العافيه نعم ومنهم غيلان القدر الذي ضربته وهو بعد قطع اليه رجلي وسنن عينيه وسنن عينيه إذا المفنح رحمه الله تعالى في هذا الباب يريد ان ينزل الله سبحانه وتعالى شارعات الخلق فخضى من خسر أن أقوال المبتدعة سوف تذهب بأقوال العلم مثل أحمد بن حمد الشافري وسفريان ومالك والهم من العلم الكبار خضى خسر من ظن ذلك فلوضى يليقى من الثبات على أقوال هؤلاء العلم علمي. وأبو الهذير العلاف وإبراهيم النظام والتبائي وابن أبي دؤاك الذي أذن الله فضائحه وأظر قضائحه على لسان الإيمان أبي عبد الله محمد بن حمد رضي الله عنه ومنهم زمامة بن أشرس وبرغوث ورابا الوين وأبو الجزار الحجام وسابن الجزاء وأبو لقمان الكافر محفص الفرق الذي كفره الشافعي رحمه الله وسمن حفص المفرق کنید okay, يشوش على آل السنة بالكذب من أجل أن يرود هذه البطاعة المسجاه والعياذ بالله لا بد أن تريد المفترح كذب والبعض يقول كي أنا يقول يتحجب فنها أمبيك كلام حتى ما رأيته في النوم لم أحلم به وأنا نائم ولم أراغه لا في رؤية ولا في حلم هذا هذا شيء طبيعي جدا بل أن المؤلفات تؤلف في هذا الكذب لمصطحة الدعوة في اليقظة بكلام حتى لن تراه في المنام وينسب إليك بس الله سلامة ونعرفه ولا يتعجب لا يجب أن يكون متلك كذاب لا بد أن يكون كذاب أما أهل السنة فأهل صدق وأهل حق نعم نعم, نعم. نعم. يعني عرفة يعني مخصوص المعرفة ليس أنه طلبه رغبة لك. نعم أسلم الرحمن الله من جهنم فقال عبد الرحمن مندي ما كنت لأور الرحم من على السند إلا جهنم فإنهم يقولون كلام كارم زيد بن هارون الجهمية والله زنادق او الشهادة على امام عبد الحمد المهدي مهدي وامام عمة الحديث وامام عمة النقد الجهمية هم والله زنادق على عليهم نعمة الله <تصفيق> وقال احمد بن محمد من صلى خلف جهمي سنة يعيد وسنتين <تصفيق> وقال في رواية صالح اشتركت الجهمية على ثلاث فرق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 مساوي لإيمان العصاة الفاسقين وعندهم أن الله تعالى كان في القدم بلا إث ولا صفة وأن تسمية العباد الله بأنه واحد أحد مخلوق محدث كما قالوا إن تلاوة العباد بالقرآن مخلوق محدث وعندهم أن نبوة نبينا عليه السلام قد انقطعت بموته وأن قولنا في الأذان أشهد أن محمد رسول الله أو في التشهد قول لا حقيقة له الآن وقال لا يجوز أن يقال يا قديم الإحسان أو رب فالجهم هذه زعم بلا حقيقة منها قول ربنا الله أنكر الأسماء والصفات وأثبت إلها مجردا عن اسم وصفة يعني بحر يعني عدم الماء وقال ان الايمان هو المعرفة والكفر والكفر ضد ذلك يعني الجهل بالله سبحانه وتعالى بالقلب وزعم عقية الجبر قال ان الانسان مجبور ولا مشيئة له ولا قدرة على عمله وزعم عقية القلب فناء الجنة والنار قال ان الجنة تثنى والنار ولا والعياذ الله. وقال أن نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تنتهي بموته لأن النبوة لا تكون إلا في الحياة يعني لا نبي أن محمد الآن عليه الصلاة والسلام ليس نبيا عند الجهة ولا ياذب الله بموته صلى الله عليه وسلم آناء ولا ياذب الله لذلك كان حريا بإذن القيم من يقول لأن الله اشتقله اسمه من جهنم فمن شؤم تسميت أمه له أن سمته جهنم لا بغض النون تصير جهنم هذا من شؤم تسميته والعيادة الله جهنم جهنم نعم قال رحمه الله وعندهم أن كلام الله قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت ولا بصوت من هؤلاء ولا شعارهم عندهم التلاوة غير المتلوم والقرارة غير المقرو وهما مخلوقتان عندهم هذا قول من الجهن مخلوقتان هذا قول الجهن والمعتزل لأنهم يقولون القرآن عبارة عن هذه الحروف والأصوات والصور والآيات وهذا قول الأشعار والكلبين يقولون حكاية ليس هذا هو القديم عندهم وبهذه المقالة كفرهم أحمد حين قالها ابن كلاد وقال الله تعالى إخبارا عن قريش إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر ومعلوم أنهم أشاروا إلى التلاوات التي سمعوها وعندهم الكتابة غير المكتوب وأن الكتابة مخلوقة كالتلاوة فعلى قولهم الذي المصحف مخلوق وليس بقديم وكذلك يقولون في الصدر حفظ التلاوات المحدثة وكذا يقولون كلام الله غير منزل منزل على النبي عليه السلام ولا على غيره من الأملياء وإنما منزل تلاوته وعبارته إلى أشياء كثيرة فضيعة قد أجاب شيوخنا وأئمتنا عن جميعها بحمد الله ومنه وخالف الأخبار المدونة الصحاح الرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة خلف كل بر مفاجئ وقالوا قد سقطت إمامة من فسق في أفعاله وخرج من الإمامة أليس هو هذا القول منتشبين الناس اليوم بأن الفاسق لا ولاية له ولا سلطان ويجوز نزعه وخلعه يبقى خلاص إن شاء الله كل حاكم سيئاته سوف تخلعه لأنه لابد أن يقع منه نوعه فسك واجه لازم يقعه مم. وقالوا قد سقطت إمامة من فسخ في أفعاله وفرج من الإمامة وخالفوا إجماع الصحابة وأئمة الدين في تفضيل في تفضيل في تفضيل الحلفاء الأرباع الأئمة الراشدين الأرباع المهديين الذي ذكره وعمر واثنانه عليه ربوان الله عليه يعني قالوا <تصفيق> نعم نعم وقال أكثرهم نتب بذلك ولا نفضل وكذاك قالوا في عائشة وهي عندنا أفضل مساء العالمين نعم المؤلف هنا يذكر أقول الجهنية قد ذكر الشيخ السابتينية أن الجهنية على خلافة أقصى الأول المعتزلة وهؤلاء ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء يعني يثبتوا أسماء مجرد عن الصفات الأشامر وهؤلاء لا يثبتون الأسماء ويثبتوا سبع صفات فقط والكلابية قالوا أن الحروف والأصوات مخلوقة والكلام معنا قائم بالرب إن الحروف والأصوات مخلوقة والكلام معنا قائم بالرب هل هي كفرون ونحمد رحمه الله وعند الأشاء كلام الله علم منزل على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيره الأنبياء إنما, منزلت إنما منزل تلاوته وعبارته الى اشياء كثيرة فضيعة قد اجاب شيوخنا والمثل بنت بس اقرأ في كتب السبب حتى تعرف تجيب عن هذه الامر والبلا فقط اقرأ في كتب السبب سيجل الجواب جاهزا كل شبهة موجودة الجواب كل مسؤول سيجل بها على ائمة الجور كل شبهات ما عليك الا ان تفتح كتب السلف وتدرس هذه الكتب فهذا فيها الرد على كل هؤلاء المنتدعات وليابطوا إن إلى أشياء فرياء قد أجاب الشيوخ عن جميعها بالحمد لله ومنه الحمد لله وخالفوا عن الجهنية والأشهار والمؤتزلة خالفوا الأخبار الملونة الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة خلف كل بر وفاجر ولا حديث جاء بأن بأنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل بر وفاجر من المسلمين ما دام أنه لم يفعل مكفرات ولو كان عصيا يصلي الجمعة والجمعة والعيد خلفه لا سيما إذا كان إماما حتى ولو كان جائرا يصلي الجمعة خلفه والعيد تصل وصلى خلفه وإذا تركت ترك الجمعة والعيد خلف أئمة الجول فهذا من الابتدع في الدين والمعتزلة والأشياء لا يصلون خلف أئمة الجول والظلم لأنهم يقولون أن إمامته سقطت وخرجا الإمامة إبا الذين يخرجون أئمة الجور عن الإمام والسلطان هؤلاء من المتزلة والخارج والجهمية والأشعر كلهم يقولون بعد الإمامة الفلسق وخالفوا إجماع الصحابة وأئمة الدين في تفضيل خلفاء الراشدين أو بكر وعمر وعثمان وعلي وضوان الله عليهم الأجمعين والمعتذية قالوا نقف فيه لا ندري من هو الأفضل لا نفضل أحدا منهم على الآخر وكذلك قالوا في عائشة في أمنا عائشة توقفوا لفضلها وهي عندنا أفضل نساء العالمين يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسأل حين عور بن عاص في البخاري من أحب الناس إليك يقول عائشة هم توقف يقول ما نقف لهم لها فضل أو ليس لها فضل بله، هر واقعه باطی. وجهرين نزل به على محمد عليه الصلاة والسلام نزل به رفوح الأمين على قلبك لتكون من المنظرين بلسان عربي مبين هذه المقالة فيها نعم نعم قام رحمه الله تعالى فصله وأن القدرية والمعتذلة من أبواعهم وانكرنا السراط والميزان والكرسي وفزا يوم القيامة ونعيم القبر وعذابه وزؤال منكر ونكر وضغطه وضغطة القبر وفوق الجنة والنار والحور العين وقال ليس للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الشفاعة عبدالله وما هذا القبر ولذلك أحفظ هذا لأن هذا الذي كفر به آل السنة ولا الجهنية. ولا له حوت ولا له حوت وكذبوا بالأخبار الواردة في ذلك وقالوا لا يترجى أن يرى الله عز وجل أن يرى أن يرى الله عز وجل أحد الله في الدنيا من آخر لا نؤمن ولا كيف وقالوا كلام الله مكدف مخلوق وقالوا, أس وقالوا أسماء الله مخلوق وما كان له اسم حتى خلق حتى خلق له الخلق اسمًا ويبقى عند عدم الخلق بلا اسم ولا صفة. لا الله وقالوا يجوز أن يقال بأن الله قادر على الظن والكذب وغيرهما من القبائل. لا الله ذلك. وقال الجبائي يجوز أن يقال بأن الله محل محبل نساء العالمين. لا يدري الله ماذا ذلك. قال قول السلف نحكي أقوال اليهود والنصارى. ولا نحكي أقوال الجهمية وصدق نعم وقالوا يجب على الله أن يعوض الثواب والجزاء وأهل السنة يقولون ذلك تفضل منه غير واجب عليه وعندنا جميع أفعال العباد خلق لله تعالى كسب لهم خيرها وشرها خيرها وشرها وعند هي خلق لهم لا رب لها ولا إله وعندنا صانع العالم العالم واحد وعندهم عدد كثير يشركونه في الصنعة والخلق وقالوا المقتول يموت بغير أجله والله يقول فإذا جاء أجنهم لا يستأخرون الساعة ولا يستخدم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدم كل هذه عقائد فاسلة و الخضري والماكزنة، وأنكروا, وانكروا كرامات الأولياء، لا لا نعالج غير الميزان سبق هذا في وفي دروس كثيرة، ليس كذلك، فايك في الشامة، أنكروا كرامات وانكروا, كرامات وأنكروا, كرامات وأنكروا والسحر، وقد أكذبهم الله بقوله، بلاه تعالج من ما أحد ينكر الميزان وكرامات الأولياء من مدرسة عقلانية بعض ينكر الأحاديث الآن على الشاشات وفي القنوات فيقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسحف يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسحف وعظم الرسول يقول لما جاءه الجبريد ومن كما في البخاري يقول قال له ما بر الوجود قال مطبوب مطبوب يعني مصفوف قال من طبّه؟ قال لبيد بن العاصم اليهولي في مجتمع مشرطة في بير دروان ماءها كنقاعة الحناء فذهب جبريل فاستخرجها واستخرج هذا يقول على وقال السحر وهذا كل رسول الرسول ما وبعضهم يقول في حديثنا مثلا في البخاري يؤتى بالموت على رسولة كبش أملح يقول لا الرسول ما يقصد هذا لن يأتي الموت على رسولة كبش أملح ولن يذبح بين الجنة والنار وعندما يقول في حديث الرسول السلام عن النساء أن فيها فيهن نقص في العقل والدين الحديث المعروف يقول الرسول كان بيهزر مع الصحابة لأن الله أرسل جبريلا إلى النبي صلى الله السامريو حيريه لكي يهزر مع الصحابة ويضحك معهم بالدين والعياذ بالله هذه المدرسة مدرسة من خبيثة مدرسة العقلانيين قادها بعض التكافر المشهير هذا الزمان وهي مدرسة امتداد للمعتزلة الذين يمكنون الغيبيات مثلا المعتزلة قلت أن الجنة والنار ليست مخلوقتان الآن لأن وجودهم الآن نوع من العبث، حيث أن لا كل يتخل... ولاية كلها أحد. على منصزا في المعرات رأى الجنة ورأى النار، دخل الجنة ورأى النار عليه الصلاة والسلام. ولكنهم كله ولا بعض الناس من يعني الفضلاء أنكر بعض الغيبيات، كالمسيح الدجال علما عن حديث في الصيح مسلم في عالمات قصة حديث النواس بن سمعان الطويل. بعض الناس ينكر بعض الأمور الغيبية وهذا تعطي لإذن الله لا, لا. <تصفيق> قال رحمه الله وأنكروا كرامات الأولياء وأنكروا الجن والسحر وقد أكلهم الله بقوله يعلمون الناس السحر وبسورة الجن وغير ذلك وأنكروا المنامات وقد أكلوهم الله بقصة يوسف وبقوله لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة من في تفسيره هي الرؤية الصادقة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة ولذلك من الأقوال القبيحة وعلى المسلم بزرد وخيرنا أحضرنا بأقوال المعتزلة والقذرية وسيشرح في بيان قول للغاية في ضحفة أنك لما تقول أن هذه الطائفة كافرة لا بد أن تفهم السابق هذا الكفر نعم. هل يشك أحد الآن في كفر الجمية لا يشك أحد في كفره مع هذا الفساد في قولهم ولي أعلم الله نعم قال رحمه الله قصر وأن الروافق أقوالهم في فرقين مختلف وأشرهم الغلاء ولهم مسائل فضيعة منها أنهم يقولون عليه بن يطالب طالب أفضل من جميع الأنبياء فقد أجمعت الأمة على تفضيل الأنبياء عليه وعلى سائل الصحابة قبل خلق المخالف ومنها أن عليا عندهم في السحاب يقاتل أعداءهم وأجمع المسلمون على أن جسده في القبر مدفون ومنها أن عندهم يرجع في آخر الزمان عقيدة الرجع عند الرافضة نعم ويقولون إن جبريل غلط بالوشم على محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من يدعو فيه الإلهية وعندهم ان قرآن غير غير وبدلة وغير ذلك من القوائح نعم سبق التعليد على أقوال الغافظة ان كفراء بهذه الأقوال الاجتماعية الفضيعة في الشناعة وعياذ بالله ولكن قال الروافط وأن الروافط أقوالهم في فرق مختلفة والمعروف أن الروافط فرقة من فرق الشيعة فالعجل الأمر على قابل الشيعة إلا غافر فوق منهم نعم قال رحمه الله تعالى فصل نعم المرجعة وقال أحمد الذين يقولون من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وفعل سير المعاصر لن يدخل النار أصلا وهو لأ المرجعة أخرج العمل المسمى الإيمان وقد ذكر شكل الإسلام أنهم طوائل الثلاث وسبق بيان وان بعض علماء اضاف طائفة رابعة وهم الاشاعراء الجهمية والكرامية فقهاء المرجاء والاشاعراء من فرق المرجاء نعم منهم من فقهاء مرجاء الفقهاء قالوا ان الإيمان هو الاعتقاد والتلفظ وان العمل غير داخل في مسمى الإيمان ومن قال بذلك أو من أول من قال بذلك حمال من أبي سليمان شيخ الإمام ابو حنيفة شيخنا أبو حنيفة ذلك الامام أن مالد نذاب أبو حنيفة حيما الله وتابع ذلك جماعة من الساق والعبادة من هو ولد نذاب أبو بكر من هو يقول يقول خطأ من هو التحامي ذكرنا كذا التحويه علق عليه مشايخنا وأيضا قال في الإيمان أن الناس في اصله سواء متزاهون في الإيمان، في إيمان جليل كإيمان أي أحد من الأمة، وإيمان عفواً إيمان أو ذكر أمر كإيمان أي أحد هذا غلط، ليس صحيح. نعم. كل ما شمله ما بعض المبتدئ في زمننا بأننا لم نبدأ بأحنيفة مع القول قوله هذا خطأ، لما لأنه إمام معروف، وله حسنات ونشره لقول عن السنة. وإن كان. ورحمه في كتاب الفقه الأكبر حقيقة جملة من الأقوال المخالفة لأقوال أهل السنة توعد على هذا الكتاب من الإمام الحريف رحمه الله الفقه الأكبر في جملة من المخالفين aquell أهل السنة ولكن لا الرجل أصوله سلفية ولا يزال ينصر منهج السلف وهذا لا يخرج عن أطار أهل السنة والجماعة وأما المبتدع لا ليعرف لهم أصوله ليعرف لهم كتاب دراسواه على منهج السلف ولم يدرس كتابا على قوله على منهج السلف، فكيف نقول أنهم سلفيون وأنهم على منهج السلف الصالح؟ شخص لا يرى قبل الفتنة ولا في الفتنة ولا بعد الفتنة أنه يدرس كتب السلف ولا يدرس كتب السلف، ولما جاءت الفتنة أذره ما كان مخفيا في قلبه، فصار يذكر البدع والأهواء. لا أن هذا مبتذل طاغية، الذي زاد عندنا فقط وبيان أنه مبتذل. ظهور انه مبتدع وليس لان الانسان قد يسأل عن شخص يقول لا ما لا اعرف عنه لا اصدق ان ابدع لاني لا اعرف عنه شيئا اهل السنة اهل ورع لا تستطيع ان تفدي احد الا اذا سمعت اقوان اعرفت عنه اقوان فشخص لا يدرس كتب السلف ولم يدرس كتب السلف ولم يعرف له يوم انه نشر عقية السلف. وجاءت الفتنة فصلا تكلم بكلام أهل البلعب لا شك لا ريب في ذلك أنه رجل البلعب وهو سوء ورعي الله وإنما كان حاله أنه كان نفيا في بلعبه ثم ظهر البلعب وكما في الله الشكايد كل خير علمتنا العدو من الصديق حسب الناس أي يقول يقولوا وآمنا هم يفتنون ولكد فتن الذين من فلا يعلمنا الله الذين صدقوا ولا يعلمنا الكاذبين عند الفتنة يظهر الصابق من الكاذب. يظهر من احب الحق بصدق ممن مشى مع الحق بدون صدق في محبته. يقولكم يقولكم بكتاب الله نقول لهم ما معنى يقودكم بكتاب الله؟ يعني يقودنا في كل شيء بكتاب الله؟ طب اذا خالف في شيء في اثنين، في ثلاثة، في عشرة نخرج ولا ما نخرج؟ على قولكم نخرج فإن قلت لا اذا خالف في عشرين بالمئة لا, لا نخرج اذا خالف في سبعين بالمئة نخرج نقول ما اين بهذه النسبة؟ من اين اتيتم بها؟ لكن أنا نص هذا النص حتى لو كان مشتويا نعيبه لحديث مبادئ في السيحين إلا أن تروا كفراً ضواحاً هذه الحالة الوحيدة المستثنى كفراً ضواحاً عندكم فيه من الله مرهان هذه شروط أربعة وباستقرار الأفلية شرط خامس وهو وجود البديل مع القطرة وأب المفسدة من أراد أن يأتي باستثناء آخر استثناء الرسول فليكن ونحن والله معنا إذا استثنى الرسول عليه الصلاة والسلام لم بد مع نستثني معه أما حيث أنه لم يأتي استثناء إلا في حديث العبادة في جواز الخروج على إمة الجول فنحن نلتزم حديث العبادة ويبقى الحديث صامدًا حتى يرى تكلم بعض العلماء بجواز الخروج على إمة الفسك والجول لا قيمة لكلامه بجوار كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كيف العبادة على فراش الموت؟ يقرر هذه العقيدة لم يجامل احدا رضي الله عنه اما يتيه ناؤناس يقولون حدثنا, حدثنا بحديث ينفعك الله به فهو يموت يقرر عقيدة السلف بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن على السمع والطاعة في المنشط والمكرى الله يعني يقول له خلاص الكلام في المسائل التي ات الان ويظهر ان هذا من الحكمة وهذا الجاهل من السفين. ما يكفر عقيدة السلف يتكلم الناس بالباطل وأنت ساكت تقول لا اتكلم بالحق هذا من الباطل والضلاب لعياده باللعب وعلى من قتل من الاسلسلق لعياده باللعب لا اتكلم بالحق وعلم الحق الذي معك ولكن بعلم ورسوله ولا تاتي من كلام من العقل وإنما تبكلام الأولم وخبك فوق افتح كتب السلف بس وقرأ لما تقول جميع كفان القبرية والكفار هذه اقوارهم وعقائدهم امشورها او اذكرها للناس حتى يترين كفرهم وضلالهم وريادهم الى نعم ما معنى الاستبدال؟ طيب نقول نقولوا باستبدل كم؟ كم بالمئة؟ يكفر وكم بالمئة لا يكفر؟ ما فيش يعني إذا غير حكما واحدا يكفر ليس كذلك بأجل أخطأ أحمد بن حنبا لما قال للمأمون يا أبو المؤمنين والمأمون أنزم الناس بماذا بأن القرآن مخلوق بل سجن الأئمة من أجل ذلك ومع ذلك لا يخرج عليه أحمد ولا يكفره أحمد بل يأتيه الناس ليخرجوا وهم هو أحمد ومع ذلك يا أبا رحمه الله هذا الأمر ألزم الناس لما ألزم النؤمن بل سجنهم وعظمهم وأولهم, وأولهم لما نحمد رحمه الله وأيض الحجاج هذا الحجاج كان يقيم أحكى الله عز وجل بعض الصفائي اليوم يقول ليت لنا أعود اليوم من أيام الحجاج ليت كأنت وأننا نحن هنا نتمنى أن نرى وجه الحجاج ووجه رجل قتل سعيد بن جبير وصلاة بن الزبير في الكعبة تتمنى أيها السفيه الجاهل تتمنى أن نعود ليوم يصل فيه العلماء والصحابة في الكعبة والعياذ بالله وأخذ بعضهم اليوم وحسن سورة الحجاج سبحان الله فالعلماء لما ترجم الحجاج كثابي وغيره قال الحجاج بن يوسف الثقفي السفاح وصفاك والدماع ما أبدن سعيد بعض الناس اليوم حتى يدخل الشبه على ناس يقول الحجاج كان يخدم كل أسبوع وكان خفيما بليئا ويقف عند هذا الحد نعم ذكر ذلك من كثير في البلاد النهاية ولكن أكمل كلام الكثير أكمل أسماء التي سماها في من, من قتله الحجاج بعض الناس يقول ليتنا لا حجاجكا بيقيم شرع الله يقيم شرع الله وسلم السحابة الكعبة يقيم شرع الله ووقت الصحيح من جباية وصف يقوم يقيم شرع الله ويرضي خادمة رسول الله أنس أبا حمزة يقوم شرع الله ويقول إن سلمانك صاحب أثره حينما قال رب يفرني وهبني ملكا لا ينتغي لأحد من بعدي يعني يحب نفسه الضغط تفهم أن تعب لي يوم من أيام الحجاج إلى هذا الحد هذا السفا وقلة العقل والفهم والعياذ بالله ما له كم يترك حتى نقول أنه كافر إن أترب نسبة نقول أين الدليل ما دليل هذه النسبة إن قالوا مسئلة واحدة نقول له خرج ولا لما محمد لإنما مع المأمور خرج هذا وفعل الصحابة والتجهين مع، الحجاج نخرج وانا هذا الأصل حكم الشر اللي هو النظام مخلوق هل حكمنا اليوم الزمون دي بي... انت فاكر الزهونه بشيء انت لو عايز تتحكم المحاكم الوضعيه مش عايز تروح تحاكم حد بيلزمه تفتح حاجه من لا ممكن الى جال المسألة الأخوة هي هل أرزت أنت, أنت يمكن أن تحكم بغير ما أنظر الله في بيتك وغيرك يحكم بمن غير ما أنظر الله ببعيد أن سيكفرون كل الناس وأنت ولي أمر في بيتك والمدير في المدرسة لو منع البنت من الحجاب هل يكفر ذلك على قونه انها اليلزم والمدير في الشركة والمصنع لأن كل هؤلاء له منايات كلها أعلى لهم ولا ياتش رعية الرجل في بيته راعي ومسؤون على رعيته والمرأة في بيتها راعي والخادم في مال سيده راعي كلها أعلى يكفرون إذا يحكم ما أنزل الله في هذه الرعية والولاية فالإنسان لا أود أن يفهم وأن يعي. بساطة الحكم غير ما أنزل الله كبيرة من الكباب وكفر الأسعر الله يقول في سلطة الله الآية 44 واللي يحكمهما الله فوليك هم الكافعون القرآن كيف نفسره بالقرآن إلا نجد السب إلا نجد أقوال الصحاب والعلماء ما وضّعين آخر شيء إلا ماذا قال الصحاب في تفسير هذه الآية وأول صحابي نلج إليه في تفسير آيات الذي قاله الرسول عليه السلام فقال إنه محقق في الدين وعلمه التعويل على تفسير ابن عباس كمان ماذا قال ابن عباس بل وطلبوك بن عباس اقلمة ومجاهد وعطاء وطاويس الافرس حول الباني فمن ضعفه وليأتي بالتضايير صحاوة عمد شاكر صحاوة عمد الحديد طيب قال لأافر بن عباس ضعيف ماشي تنزلنا هاتو الصحيح ما هو الصحيح قال اافر بن مسعود فرتشوه لما, قاله لما في الحق قال لما ارسول عن الرشوة وذكر انها كفر قيله في الحكم قال لذاك الكفر هل يقصر المسعود ان الذي يأخذ الرشوة في الحكم ويبه كافر جعلته المسعود مع الفعالات يكفر بالكبيره بالرشوة كل واحد يفتشي يبه كافر يبه شاء الله فهي تردع الوظفين كفار لان اكثرهم يأخذ رشوة ولا يأخذوا الرشوة بل لنا رغب ان بعض الجماعات كانت الجماعات يصدر الامتحانات مدير او دكتور في الجامعة يسبب الامتحانات للطلاب ويأخذ رشوة على هذا الحق هو ايضا بالقول الله قال من لم يحكم لما انسى الله فوليك هم الكافرون قال ابن عباس كفر دون كفر ليس الكفر الذي تذهبون اذا كان احد ونحن نتحدى الى ان نموت. احدا يأتي بغير قول ابن عباس الى ان يبقى الله جل وعلا يأتي احد بغير هذا الخبر ان الاصل في انه كفر اصغر ولا يأخذ الكفر اكمل الا بالاستحلال او الجهود او التفضيل او الانكار او المساواة اما مجافظ الحكم بغير ما انزل الله او عدم الرضا بهذا ليس الكفر ف بخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يشتكي الزبير وقع بيها بنزول على رجم الأنصار. فقال المسلم اسقي يا زبير وامسك الماء. قال يا رسول الله الا ان كان ابن عمتك. يعني تحكم مولانا ابن عمتك. فقال يا زبير اسقي يا زبير وامسك الماء. ولم ينتبه الى اخوة. لم يغضر بنفس عليه الصلاة بيها الإنسان لا يقدر نفسه إلا بها لا يقدر نفسه إلا ما يقدر بالحق هذا الصحابي هل كفره الرسول عليه الصلاة والسلام الأنصاري؟ ما كفره إبعاثه مساءة الحكم بغير ما عن إنساء الله لا نستطيع أنه, أنه ليس الكفر هو كفر أصغر فأن النقل فأولئك هم الكافر ومن لا يحكم أنزو الله فأولئك هم الكافرون ولكن أنه كفرهم دون أمة إلا في نجيب نمسح نمسك هذا على بس متفسير كل من تفسير ذكرنا الحمد لله في كتاب أبد القويم على الذين يكفرون فكمل المسلمين كل هذه الشواغط أحد عشر شوفها سيدفعنا إن شاء الله في هذا الكتاب فوأنا قصة أنا أقاومون في هذا أثر ضعيف جدا ذكرنا البني رحمه الله في الضعيفة كل هذه الشوهات سيجاب عنها إن شاء الله فكلها شوهات كاسدة أما إذا استحل يعني اعتقد حل الحرام أو حرمة الحلال وكيف لا عرف ذلك لا بد أن يعبر عنه بنسانه وأن ما في قلب فعينه من الله سبحانه وتعالى المستحيل يعني اعتقد حل الحرام أو حرمة الحلال هذا هو الذي يكبر ما قال تبارك وتعالى وإن أطعتمهم إنكم لا مشركون قال أن طاعة الحكمة حكم ولا ما أنزل الله شرك. وهذا صحيح في الآية وإن أطعتمهم إنكم لا مشركون يجاب عن ذلك؟ أما شيخ الاستفادة أيوة من الذي قال ذلك شيخ الاستفادة مئة في قول الله تبارك وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قال ان طاعه المحبر والرهبان يعني علماء الائمه في معصية الله على قسمين أن تطيع ان يطيعوا ان يطيعوهم وهم يعتقدون وجوب طاعتهم في حل الحرام وحرمه الحلال هذا كفر هذا كفر اكبر وشرك اكبر غير المعتقدين وجوب طاعات فاذا شركوا هذا قول شيخ الإسلام امتميوا منهم وأيضا تقول أن كل طاع وإن أطاعتموهم إنكم لم أشركون كل معصية إما أن تكون طاعه للنفس أو الهوى أو الشيطان فهو طاع أطاع الإنسان نفسه أو الهوى أو الشيطان في أي معصية يكفر يبا لا يخلو احد من هذا الكفر الا من كان معصوم من المعصر نعم نعم حتى ولو الميكب الزاني فهو ليس بكافر نعم واما الاستشهاد بالياسة وقال ابن كثير في البداية والنهاية في قولي تعالى فحكم الجاهلية يبهون ف من فهم ما في الياسق من الكفر والضلال وقد ذكر شيخ الإسلام التريمي الله طرفا من ذلك بكثير أيضا فكان في كتاب الياسق لجنكس خان أن جنكس هذا كان يسعو النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة وكانوا يعتقدون فيها الرجوبية فإذا نظرت بهم نعمة شكروا جنكس خان على هذه النعمة يعني كأن النعمة من عند فنكس خارس من عند الله وفي إباحة نكاح الأخ, الأخ الأخته على شريعة آدم عليه السلام وكل هذا كفر الرغم فالقول بأن حكام اليوم كفار الرغماء ما كفروا؟ نقول من قال ذلك هل كفر ابن الازم ملتيمين؟ ملتيمين؟ ملتيمين من يثيمين البانك فوزان من يثيمين يسأل أن الجزائر قالوا وصلوا وقالوا وجاء وجاء اعتمرة. قال إذن هو مسلم لا يجوز في حاكم الجزائر. وبلغنا الله الحمد رحص حالم من الجزائر في طريق على آل السنة. في حد الجزائر هنا أنت أليس مصر أفضل من الجزائر؟ ها؟ رحص ولا أقول متوفشة. أليس مسلم من في الأمن. في العامل وفي العمال هذا الأخ جاء من الجزاء اللي كان يتعينهم هنا في مصر ومع ذلك قول عبد ابن عن حاكم أنه حاكم مسلم ليس بكافة بعض يقولون مش مشي في صلم مشيبتوش في العيد ولا في الجوع او صلي أبدا وانت يجب حين يصلي لازم كل واحد يريدك نفسه انه يصلي فالأصل في المسلم استخدام أننا في هذه المسألة بالذات استثناء قام عليه الحجة في ماذا؟ أنه مستحيل يعني اللي أين هذه الحجة؟ ما علمنا نحن بها أين هو؟ أخوانا كيف؟ واحد القاصي يعني؟ سبحان الله هؤلاء كانوا مخفيين لم يكن لهم وجود ولا صوت لا في منابع ولا مساجد فكيف هذا يكون الحجة؟ أصلاً يتكلم اخيرا الله ما سبحان الله قلنا هل أنتم تتفقون معنا ان علماء السعودية زي ابن باز وابي ايمن والفوزان علماء ماذا ليس من ما علماء نقول هل هم الواثقون في العلم اليوم لا شك أن احد ما يقال في دال إذا في هذه الفتن او الوهوه أما تملاب بالعلم لا يصح يشوء إليه في النوازل وإنما ينقل عن العلماء فقط أن ينقل عن العلماء لا يصح له أن يفتي في مسألة الناس لكن أبدا وإنما ينقل عن كلام العلماء باسكين نحن مصر كان بيع علماء ربعا مثل الشيخ خليل حباز عبد الرحمن الوكيل والعالي عبد الغزاق حفيفي نواب عيسكتن التائمة نورش عمباز الشيخ حمتشاكل ويحن الله ويه في الازهر علماء ايضا ومنبئ انه ما حدث المظاهرات على شيخ الازهر من المنكرات والضلال او المفتي او ان الضلال باية من الله حتى المفتي يعني ان بارك كفرته وخرجت عليه حتى المفتي ايضا كافئ لكن ان شاء الله شيخ الازهر استأتي كل من حد يخالف يخرج عليه يخرج عليه نستمر المسألة عن الشيء لو باقي وقت إن شاء الله نكتح هذه المسألة نفتح المسألة لو باقي وقت عشان الله أصبح ذلك نعم عشان الوقت بس نعم نعم الله رحمه الله تعالى فصل في السالمية نعم وهي أقرب إلى السنة وهي إلى الأهل السنة أقرب إلا أنهم يعتقدون أن الله تعالى كان رأيا للخلق وهم في العدم كما هو رأي لهم بعد الوجود وعندنا كان عالم رأي, رأي, رأي للخلق وهم في العدم كما هو رأي لهم بعد الوجود رأي لهم, رأي لهم. رأي لهم. رأي لهم وعندنا كان عالم بعد الخلق لهم كما قال تعالى الذي يراك حين تقوم وقالوا سجد إبليس لآدم في الفاني وقالوا لله سر لو أظهره لبطل التدبير وكذلك للأنبياء والعلماء وهذا كفر وقالوا إبليس ما دخل الجنة وقالوا الكفار يرون الله في الآخرة ويحاسبهم وغير ذلك مما قد أفردت معه والسالمية أكبر الشهر سالم الجواليقي وهم في غالب أحوالهم على قول أهل السنة والجمعة لكن لما وقع في بعض أقوالهم الخطأ زاد في الرد عليهم وسمى في رد عليهم الأئمة يقول المؤلف هم إلى أهل السنة أقرب لأنهم يفيدون الأسماء والصفات إلا أنهم يعتقدون أن الله تعالى كان للخلق وهم في العدم يعني قبل أن يخلقهم يعني يراه. يراهم كما هو رائل لهم بعد بعد وجودهم وخلقهم وعندنا كان عالما يعلم بهم سبحانه وتعالى وأما الهؤية فبعد الخلق قال سبحانه الذي يراك حين تقول وقال سجد إبليس لأبا في الثاني كما سجد إبليس له كيف سجده في الثاني يعني امتنع من السجود كما أحضر الله تعالى إِلَّا إِبْلِيسِ أَبَى وَاسْتَكْبَرْ وكان من الكافرين. وهذا القول مناقض للنصوص كيف سجده في الفاني يعني قبل أن يخلق وهذا قول لا يستسيره بأخير وقال لله يسير اللي أظهره لبطر التكبير وهذا الفاتحة عن بعض الإخوة سر كذا سر سر فهذه الألفاظ الصوفية يجري البود عنها وذا نطلقت فيه اوساط الاخوة وطلاب العلم يجيب التحذير منها وننفذ أيضا مثل لغض العشق والخدمة والوجد ونوجد في كلام بعض علماء مثل ابن الخير محمى الله فلا صح لا صح اطلاق هذه الالفاظ فانها الفاظ الصوفية وقالوا لله السبب والهواء لبطل التقبير وذلك الانبياء والعلماء قال المؤنف وهذا كفر وقالوا ليس ما دخل الجنة هذا نص القرآن وقال لهم إنهم من الجنة وقالوا والكفار لهم الله في الآخرة هو حاسنهم أو لا ينكرون قالوا تبارك على كل إنهم هذبين يومئذ لا منجوبون نعم على السؤال تسعة تسعة عشر نعم سيد سادة، الله الله تعالى والكرامية قريبة أيضا إلى آل السنة، وله التشبيه وقد أفرد المسائل معهم في كتاب الكرامية أفهم حلم الكرامة كما سبق وعلمت قولهم في الإيمان وأنهم لغط باللسان ولو كان مكذبا بقلبه، فإذا فقى باللسان فهو من كان بالإيمان. القرشة زائدة من الله والكلابية وكذلك الكرامية فيهم قرب إلى أهل السنة والحديث وإن كان فيهم مقارة في كل من الأخوال فهم تبعوا السنة والحديث لأنهم قريب من أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات في هذا الباب أما في الإيمان فهم ضلال جدا وخولهم من أقبع الأخوال أن الإيمان ترفض باللسان وإن لم ينعقد عليه القلب والعياذ بالله ولكنهم يقولون أيضا إن الكلام والخلق كان ممتنعا على الله ثم انقلب قلل فجأة فصار ممكنا فعندهم أنه يمكن في فترة تعطيل الرب عن الخلق والكلام هذا مخالف القول السنة الكلام يكون له بداية وأن السنة يقولون إن الله لم يزل متكلما ولم يزل خالقا جل وعلا. هذه بعد عقاد الكرامية نعم أنا رحمه الله والإسرائيلية يعتقدون القول بقدم العالم وتعطيل الصانع وإبطال النبوة وإن كان باب المسموم وطل العدادات وغير ذلك. نعم قال <سؤال> الله لإسماعيل يعتقدون القول بقدم العالم. الإسماعيل نسبة إلى إسماعيل بن جعفر. نسبة إلى إسماعيل بن جعفر. وانظروا من الباطنية يقولون ان جعفر ابن محمد مات وان الامام بعد جعفر ابن اسماعيل هذا وانكروا ان اسماعيل مات في حياته ابيه وقالوا لا يموت حتى يملك لان اباه كان يخبر انه وصي هو الامام بعده كذلك في ذلك جميع اهل التواريخ لهم ألخاء كثيرة يعني الإسماعيل الباطنية والقرامطة ويسمون الملاحدة ومن <تصفيق> عقيداتهم القول بقدم العالم فهم يوفقون الفلاسفة ومعنى القول بقدم العالم يعني إنكار الوجود إنكار وجود الله سبحانه وتعالى يقول أن العالم قديم يعني ليس له أول وليس له بداية ومعنى ذلك أنه ليس بحادث وأنه قديم كقدم الله سبحانه وتعالى وهذا فيه إنكار الوجود الله والقول القديم العالم هو قول الفلاسفة المتأخرين مثل أبوستو والفارابي وابن سينا الذي يبقروا طبيب العرب أو طبيب المسلمين. أما الفلاسفة القدامى فيثبتون الرب سبحانه والإلهيات والمعاد ولكن يقولون أن العالم محدث. ويقولون أيضاً أفضل إن العالم مهدث ومعظمون الشراء وإلهيات في الجملة أما آخرهم, آخرهم فالأفلاطون الذي يتذمذ على يد أرسطو وكان شيخ أفلاطون يقول إن العالم حادث وكان مشركاً يعبد الأوثاء وهو الأولى من التعليم المنطقية. أولاً تلعه أرسطو، ثم جاء بعده أبو نص الفارابي، سمي المعلم الثاني، والمعلم الأول هو أرسطو. ثم جاء ابن سينا الذي كتب كتاب في الطب، وحاول المقدمة سختاً عن الإسلام، ولم يصل إلى موعده يوم الجمعة الغريب كذالك. وكان يقول عن نفسه انا وابي من دعوة الحاكم العبيدي والعياذ بالله والحاكم العبيدي رافضي خبيث لا يؤمن بالله ولا بالممائكة ولا بالكتب ولا الأبوص واليوم الآخر ولا القرأة ومع ذلك بعض الناس هو ابو علي بن سينا فيلسوف الإسلام هو فيلسوف الملحب سندق والنبوء والإسماعيلية ينكرون النبوة وينكرون البعث والنشور ويبتل العبادات ولذلك ماذا باقي من الشرح إذا انكار النبوة والبعث والمشور والعبادات نعم فعنده خمسة أنواع من الكفر يعني الإسماعيل الأول أن العالم قديم وهذا فيه انكار لوجود الرب سبحانه الثاني تعطيل الصانع تعطل الصالع من سفاته وهذا كفر غضا الثالث أبطل النبوة وهذا كفر ثالث الرابع اتقاء العبادات ليس هناك صلاه ولا صيام الخامس أنكر البعث وهذا كفر بالله وهم اخفوا التواريخ البطريا اخفوا من يقول المتهمة رحمه الله اجمع العلماء على انهم اكثر من اليهود والنصارى ومنهم من يفسر العبادات بأهوائهم يقولون ان العبادات لها باطن وظاهر فيقولون مثلا عن الصلاة ان لها ظاهر وباطن، ظاهر الصلاة الخمس التي يصليها المسلمون هذه عبادة الظاهر واما عبادة الباطن ف وعدونا خمسة اسماء علي وفاطمة والحسن والحسين ومحسن ويقلنا الصيام له ظهر غاهر وباطن غاهره صيام شهر رمضان كمسون مسلمون والباطن كتمان سر المشايخ مخشى نقع عند بعض الجماعات هذا في يوم الايام كتمان سر المشايخ اذا كتمت سر الشيخ انت صار هذا صيام الخاص اما صيام شهر رمضان هذا صيام العوام السفهاء المسلمين عندهم، ولا يدري الله. والحج له ظاهر وباطن. باطنه ظاهره الحج إلى الكعبة بيت الله الحرام، وباطنه السفر إلى الشيوخ، ولا يدري الله. مثل الله السنا وترافيا. وهناك الناس يصدقون هذا ويمشون على هذا الكلام ويعتقدونه، ولا يدري الله تعالى. ونخشى أن يأتي يوم يديتون عند بعض الناس. ما عند الإسماعيلية من تعظيم الشيخ بل بلغنا بعض من المحاذير من هذا أن بعض الوقت أنا لو ذهبت إلى مكان فلاني أذهب إلى الشيخ الفلاني قبل ذهاب للكعبة أهم عندي من الذهاب عند الكعبة وهذه فيها رائحة, رائحة مشكلة إذا لبسنا الإحرام لابد أن نذهب إلى فلاني قبل الكعب. اولا. نعم زيارة علماء مطلوبة. لكن لا يسحل الغلو في اهل العلم. الحج ان تحج أنت للمشايخ وتدعب للمشايخ. هذا عبادة الخاصة. اهم من حج لبثل الحرنقل وذلك. نعم. مهلا رحيمة. نعم سنع الله. هذا على سبيل الاخبار. وليس على سبيل القسمية صنع الله الذي أبقنا كل شيء نعم ونحن الله فصل في الاجتهاد بنصيب واحد من المجتهدين في أسول الديانات وقد نص عليه أحمد على تكفير جماعة من المتأولين كالقائلين بخلق القرآن ونفي الرؤية وخلط الأفعال ومقدرية المعتزلة والجهنية وقطع أرضا على كفر اللغظية وأن المرجع فعلى تفسير وأن الخوارج فنفسق منهم أثمان وعليهم وقالوا غيرا وبدلا فيهم كفار وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخوارج كلاب أهل النار والروافض مثلهم بما قالوه واعتقدوه يعني أنه بس نقول عن الخوارج كلاب أهل النار وبعض الناس إذا من الخوارج اليوم ما في عدي عدي, عدي, عدي والرسول يقول كلاهو اهل النار يقول شهروا قتلة تحت ادين السماء طول لمن قتلهم يقول لا يدعب اكتوب لا قتل, قتل عاد قتل ثمود وحفر منهم يمرقون من الاسلام كانوا القسام ضميع ثم لا يعودون اليه وانتبه تقول لا داعي للتحذير لانه في صورة اللحية والثوب القصير ويتشبع بالتكفير وانتبه بالتكفير لا انتبه بالتحذير من هؤلاء أبدو من التحذير منه من أقوال الفاسدة وليس معنى كونه على قول ألسلنا في الصفات ويقول بقول الخوارج في التكفير ليس معنى ذلك أنه سنيا بل هو مبترع الضال من الحل. نعم قولنا بحيث المقطع السابق في الاجتهاد المصيب واحد من المشتهدين في أصول الديانات أصول الدين ليس فيها أن كل من المجتهدين مأجورهم لا ولا صح نقول أن المعتزنة مأجورين على قولهم أو الجهمية أو الباطنية لا المصير هو الذي وافق الأذلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نريد من كتب الكتب توضع طريق مستفيدة عن التقاطف القطنية طيب ماشي قد أفرطت كتاب بالاثنين وسبعين فرق ومظاهبه مبعض أدلتهم هذا هو المصنف قد أجاب عليك وأجبت عن جميع ذلك الحمد لله وممه إن شاء الله تعالى نعم. رحمه الله وحمد لله الذي أعاد عن السنة وأئمة من هذه المقالات الفاسلة والاعتقادات الوهية وأبناء الاعتصام لحبله المتين وكتابه المتين وسلم رسوله صلى الله عليه وسلم النجرة الواضحة وجندمه لأقوال فغير الفاضحة وأقوال في أهل البذل نسمع وأقوال وينهم فيه فبالحق ندفوع ونحن هنا على أن الله كان وما لا يشاء لا يكون وعلى الشم وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق وعلى أنه يرى, يرى يوم القيامة يرى المؤمنون وعلى تقديم الشيخين عن ذكر وعمر وعلى إيمان بعذاب الكفر والنعيمه لا يختلفون في شيء من هذه الأصول ومن فارقهم في شيء منها نذره وابغضه وابدعه واجلوه إخبرنا أبو حسين علي بن محمد المعذّر رحمه الله قال إخبرنا أن المصلف أرحم هذا الفصل بيان برأت أهل السنة من أقوال أهل الهوى والبدع ونزلهم من أكبرهم يقول ذلك قال أحمد الحمد لله والاستخراق جميعا وعن الحمد لله سبحانه وتعالى يحمد الله يحمد الله سبحانه وتعالى على النزهة من البدعة ومن أهل الأهواء والبدعة ثم ذكر رحمه الله جملة من عقائد السهل في أجمع عليها نعم وقالوا على أنه خالق الخير والشر فقيرت على سنة الجماعة الله خالق الخير والشر لقوله تعالى الله خالق كل شيء والمعنتظر يقولون خالق كل شيء إلا الشر والله لم يستثني سبحانه لم يستثني ولذلك الذين يقولون أن إذا الخروج على الله وإمة الجور من غير كفر نقول الرسول استثنى الكفر إلا أن ترى البقران بواحد استثنيتم شيئا آخر فأتوا به هيتوا به إلى أن نموت ولن تأتم نعم ما رح يكون ما عليه من محمد المعتق رحمه الله وقال خبرنا رضوان بن أحمد قال حدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو جعفر المنقار قال قدم علينا محمد بن أكاش الكرماني سنة خمسة وعشرين ومئتين سنة ويقول هذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. إما رأيت رسمات من آل علي منهم سفيان بن عيينة وأكير بن جرعة محمد بن يوسف الفريادي سعيد بن حرب وعلي بن عاصم عبد الله بن عطاء وعبد الرزاز بن همام ويزيد بن هارون وكثير من هشام محمد بن عمر ودود بن محبر وشعبة بن سوا وعبد العزيز بن أبان وأبن عائشة الفضي بن دوكين بن محمد ويا ومحمد ابن. أبو عائشة بن البخاري. البخاري حدثنا أبو نعيم في المقصود به. الفضل, الفضل من الدكين وليس بن نعيم صاحب حلف الأولياء ما. ويعلى محمد ابن عبيد الطنافسي وعبد الله بن داود وقبيصة وسعيد بن عمار قبيصة. وقبيصة وسعيد بن عمار وزهير بن نعيم وازهر بن ساد السمان وأبو عبد الرحمن المقرئ والنظر بن شميد وأمية بن عثمان الدمشقي محمد بن خالد الدمشقي والأوليد بن مسلم ومحمد بن عبد الله بن الحالث الدمشق وعامة أصحابي من المبارك وإصحاق بن راهوي من أهل السنة ويا بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي أبو عم عمر الطريق الرضا بقضاء الله والتسليم لأمره والصبر على حكمه والأخذ بما أمر الله أنه عما نهى الله وإخلاص العمل الله والإيمان بالقدر خيره وشره وترك المرأي والخصومات والجدال في الدين في قال رحم الله جنة من العقادة للسنة بعد أن سمى هؤلاء العلم الأورام قال أردوا بقضاء الله فهذا السنة يردون بقضاء الله فلا تسخطون وإنما يردون بقضاء الله وقدر يسلمون لأمر الله سبحانه وتعالى والتسليم لأمره والصبر لحكمه التسليم لأمره الشرع الديني والصبر لحكمه يعني الكون القدري لعلمهم أن الله حكيم فيمتثلون الأوامر ويصبرون على إذا امتثنوا الأوامر الشرعية على على أوامر الله عز وجل الكونية القدرية وعلى تقدير الله الكون القدري الواجب عليه الصبر والشرع الديني الواجب فيه الامتثاوة الوكيئة ما إخلاص العمل لله سبحانه قال جل وعلا وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين نعم نعم لكن له قول في الإيمان خطأ شاهد نعم. قال رحمه الله تعالى وترك المراء والخصومات والجدال في الدين والمسح والخفين والجهاد مع الخليفة إن ك... إن... وإن عمل لماذا ذكر المسح الخفين في العقيدة لأن الرافضة ينكرون المسح الخفين ولا يغسلون أقدامهم في الوضوء رغم أن النبي الصلاة مسح على خفين كما في عدد المهور بنشعب بكة ثم كان يصب عليه الماء فهم أن يخلح كفيت فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح على ظاهر كفيت صلى الله عليه وسلم والجهاد مع الخليفة وإن عمل أي عمل وصلاة الجمعة يعني ما لم يكفر يجاهد مع الخليفة والحاكم نعم وصلاة الجمعة خلف كل بر ما معلوم العقيد آل السنة علم ترك صلاة الجمعة وراء وراء شخص فاسق نعم. الصلاة على من مات من أهل القبلة سنة الإيمان قول وعمل يعني ولو كان عاصيا أو فاسقا نصلي عليه نعم والإيمان قول وعمل والإيمان يزيد وينقص. وعمل وزيد وينقص قول وعمل خلاف اللي للمرجع نعم ويزيد وينقص أيضا خلاف للمرجع نعم والقرآن كلام الله والصبر كلام للمعتزلة والجحمية نعم. والصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل او جو خلافا لمن المعتزلة والخوالد والاشعار وان لا يخرج على الامراء بالسيف وانجار ولا ين... ولا ينزل أحد من اهل القبلة جنة ولا نار الله لا يخرج على عليهم بالسيف وانجار خلافا لأهل البدع هذه عقية اهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة والغوافق انهم يستضرق الامام ان يكون معصومان فيجبون الخروج الى دارة معصية اما السنة فلا يخرجون على الامام والعصى وانفسق وان شرب الخمر وهو مستحل لله فانهم لا يخرجون عليه لا. لا. لا لا يستفق الناس على الخروج بالسيف ليس معناه ان الخروج لا يكون على ان الخروج هل يخرج بالسيف فقد قالوا لا خروج بالكلمة يكون بالكلمة ويكون بالسيف ولا يمكن أن يخرج بالسيف إلا يسبقه كلام وتأليب أولا لذلك بالخروج الصلاة هذا خرج وإنما خرج الرسول بماذا خرج بالكلمة قال عدل يا محمد وغريب أن بعضهم يقول هذا ليس ذلك عن الخروج، وإنما ذلك على جواز الخروج سبحان الله وهذا والله من الفهم المقلوب او من او من ذهاب العقل ان هذا لي على جواز الخروج على مين؟ لو واحد يقول جواز الخروج على مين؟ هو بالخصوص يكلمني بما كان خير طير الانبياء على هذا يفيد لي جواز الخروج قل لي اكمل العباره على من لو قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو خان على ائمه الجور نقول اذا الرسول كان جائرا وحاشاه صلى الله عليه وسلم وهذا شيء لا هذا شيء غريب ولست اشك طرفه عيني ان هولا يوحي هذا لا يوحيه الشيطان ليس تدبر النص على جواز لا حياة مثلا لو بالوقت إن شاء الله. نا. وإن لا نكف راحا وإن عملوا بالكبائر والكف والمسوي أصلا هذا بنعرفه بسنة الجماعة والكف الكبيرة غير المستحيل الآن ولو أصر على الكبيرة ليس بكافر ولو قال الربا حلال وسأفعله ليس حرام حرام وسأفعله ليس بكافر ومن قال ذلك هو غير ذلك هو مضبوخ وارج لأن كل أحد يعرف أن الربا حرام وح. فسواء عبر عن معرفته بلسانه او كان ذلك في قلبه لا يفرق لا يفرق الحكم في هذا. اما إذا استحل الجوارح ما فعله هذا الكف. يعني تأخذ حله من يد الله وعبر عن ذلك بلسانه لابد ان اعبر عبر بلسانه. ما والكف هم مساوي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وافضل الناس بعد رسول الله أبو. بيك. هذا واجبنا تجاه ما وقع بين الصحابة. عاصم الله عز وجل جاء عيدنا من المشاركة في مواقع بينهم، ونكفأ ألسنا عنهم ربي الله عالم جميعا، ونشهد الله لحد الصحابة جميعا ربي الله عالم. ونجزي الله ممن أحد من أبغضهم أداء مصاريف التنازلات حتى مع الرافضة. لا منا نضع عيدنا في عيد الشيعة والرافضة لأن المرحلة لا تحتاج إلى تفرقة. اعوذ بالله تقبل لك. لا تحتاج الى تفرق مع الراطبة. الذين يقولون ان عليا هو الله. وتخربون الله بلا علم من عائشة. تقول ان مرحلة تحتاج الى عدم تفرق مع هؤلاء. اعوذ بالله. ليس الاجتماع. انه اجتماع الشياطين. مع بعضهم البعض. والعياذ بالله. و لاستعنى لا ذلك أن من قال ذلك أنه يكفر ولكن هذا قول قولنا خطيص إذن على الضلال الصحيح أو عدم معرفته بأقوال هذه الفرق نعم وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه أجمعين قال محمد بن عكاشة وقد كان محمد بن عاوي بن محمد الكرماني حدثنا عن ذوه الكرماني الكرماني حدثنا عن الزهري قال من اغتسل ليلة الجمعة وصلى ركعتين يقرأ فيهما كل الله أحب ألف مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه هذا حديث الموضوع أخر ابن الجوزي الموضوع لعات الموضوع وقال الشيخنا ليك المؤلف نزل كتابه عن هذا فإن الحديث صين في هونيا. قال محمد المعكاشة فضمت عليه نحو من سنتين أغتسل كل ليلة جمعة وأصلي ركعتين أقرأ فيهما كل والله أحد ألف مرة طمعا أن أرى رسول الله فأعرض عليه هذه الأصول قال فأتت علي ليلة باردة أغتسلت طمعا أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت ركعتين وقرأت فيهما كل والله أحد ألف مرة فلما أخذت نتاجي أصابني حلول. فقمت في الثانية فاغتصلت ثم صليت ركعتين وقرأت فيهمه وهو الله أحد أنف مرة فلما فرغت منها كان قريب من السحر فاستندت إلى الحائط ووجهي إلى القبلة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم على النعت والصفة وعليه بردتان من هذه البرود اليمانية قد تأذر بإزان وارتدى بأخرى فجثى مستوفزا على رجليه ضم اليسرى وأقام اليمنى قول محمد ابن عكسي فوق ذلك الذي يدلس على ذلك هو رفع إليتي. نعم هذا الاثار كما سمعتم أضوه. قال محمد بن عكاشة فأردت أن أقول حياك الله يا رسول الله فبدأني فقال حياك الله قال وكنت أحب أن أرى رضاعيتها المكسورة قال فتبسم رأيت رضاعيتها المكسورة فقلت يا رسول الله الفقهاء قد خلطوا علي في الاختلاف وعندي أصيلات من السنة أحب أن أعرضها علي قال نعم كنت الرضا بقضاء الله وسابق ما تقدم قال محمد بن عكاشة وقفت عند علي وعثمان كأنني هدت النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل عثمان على علي وقلت في نفسي علي ابن عمه وختمه قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قد حلم فقال عثمان ثم علي ثم قالها بيستنة وتمسك بها وضم أصابعه وعقد علي ثلاثة وتسعين وحول الإبهام وعطفها على أصابعه وله محمد من عكش هذه الأصول عليه ثلاثة آله في كل ليلة جمع أقف على عثمان وعلي فتبسم عند قولي كأنه قد علم ثم يقول عثمان ثم علي وكنت أعرض عليه هذه الأصول وعيناه تهطلان فلما قلت والكف أن سووا أصحابك انتهب حتى على صوته وجدت حلاوته في فمي وقلبي فمكث ثلاثة أيام لا أكل طعاما حتى ضغطت عن صلاة الفريضة فلما أكلت ذهبت عني تلك الحناوة. هذا القصة محور ابن عكاش هذا كذاب أصلا لا يذهب في كلامه كما ذكر ألمان. هذه قصة كلها ولا بعضها بعض أفاق لولا لو لان لو لا احنا قلنا سنقرأ الكتاب. كتاب ابن البنا ما خرجنا أصلا. نعم. نكح. تاخد نكح إن شاء الله هنا. اشترط. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إله يحبك كله الله أحبك الذي أحبكنا فيه وجزاهم الله وياك رفعته في هذه الفتنة. تعلمون أن الأسانيد الأساني. الأسانيد هي هي أنساب الكتب. فين اللي كتب سؤال؟ أنساب الكتب؟ أنساب الكتب نريد نريد إجازة في كتاب المختار حتى يعلم شايخنا أعزكم الله خيرا شه. أنا ندري أنك بفدى إن دخل حضر معنا دورة كذا. شه. اللي لازم. الإخوة رجال محدد شيء يطلع يفتر بره في المحلة بعد إذن نقع محدد شيء يطلع يفتر بره الفطر تيك مكانك إن شاء الله قالوا لو سمحت يا شيخ معظم الإخوة يحتاجون إلى قصة النراحة وها هي الظواحة حاضر كتب في ميو النحل. كتب في جميع الطوارف هناك كتاب الفاقر من عبد القادر البغداري وغير من كتب في الفرص كهير جدا هذا موش حسد من تونس تأسيرا من تونس حنوبي الابتبار بس ارتاح تعرفت لي كتب جلس هي تونس؟ هل يكون الكتب على عيد الشيخ والعيد كتاب حتى هذا السرط؟ نعم يدو أن الإنسان يدوى كتاب العقيدة بالذات على عيد العلماء وقلاب التلم لذلك قرسوا عيد الكتب على عيد الكتاب الثاني على عيد الشيخ والبطرة هو مشرف أي كتاب آخر أو يأخذ على عيد الشيخ هو حافظ كتاب السنة وضغط رسوله. الله انتظر يشرح ما شرحها يشرح ما شرحها ولو يعني أسر عنه المنهج وشرحه كيف فأنا أرجو إن شاء الله أن يكون مؤفقا على مساعدة الله و يكره و يا سبحانه إن شاء الله ستصياحون إلى هذه الضخرة و إن شاء الله ؟ نعم لاعزي líساعة واحدة چه لحسن تب يجلس إن شاء الله صالح في سنن ابن دوم رحمه الله على شيخنا عبد الرحمن حفظه الله ورعاه المصنف رحمه الله تعالى حسنا في نظر المنتدى بناء السنه واصوات الحديث والمقالات في اخبار الصفات وضعوا اشياء مختلقه ومكذبات هدى الله مسلم منها ومن تلك الاعتقادات مثل قولهم انهم رأوا أن الله خلق مستوى على عدد الخير والملايكة من زعب ومن خياجة الملايكة وأشياء وجد عظمة الله من ذكرها ودعوها للبيب لهم حيث يكون المبيل صلى الله عليه وسلم كذب عليه متعبيدا فليتبور مقعدا من, من الله وحديث الصحيح من ذلك تردوها وتأوليها وإمة أهل العلم أرضوها أخطبها ونقرود لها وأما تردها لا تتأول قال الإمام رضا عبد الله أحمده محمد النعلم رحمه الله في نواية عبد الله <تصفيق> الحمد لله رحمه والصلاة محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله تعالى فيه اضافوا إلى اهل السنة واصحاب الحديث في اخبار الصفات وحديث مكذوبة ليشوهوا بها معتقدة للسنة والجماعة لاجل ان ينبلهم الناس بالكذب ولاجل ان يضيقوا على عليهم بالكذب ولذلك المبتدع في كل زمان هذا دعوهم اذا لم يروا عند اهل السنة شيئا في معتقدين يحاربون فيه تلجعون للكذب والتدليس والغش في المقالات عنهم فينسب إليهم أقوال طافلة فهذا إن الله خلق نفسه من أرق الخير قبح الله وضع هذا الحديث إن الله خلق نفسه من أرق الخير هذا قوله قبيح جدا وأيضا إن الله خلق ملائكة من زعب الزراعين والزعب صغار الشعر أو الجيش يعني الشعر الليل من الغرعين خلق الله من الملائكة وهذا باطل ليده من الله ف... والحديث وهذا كله كذب على الرسول الله عليه وسلم مثل قال اليهود ان الله بكى حتى رمدت عيناه ثم عادته الملائكة فيقضح الله السنادق الذين يكذبون على الله ورسوله ويكذبون على إمك السنة. قال ابن مبارك رحمه الله الإمام المشهور عبد الله بن مبارك هذه الاحاديث من وضع الزنادقه كحديث عن خلد وزهد الصدر وقفس الذهب وعباده الملائكة ادعى الله ما وضعها هذه الاحاديث هو من جوز رحمه الله في كتاب موضوعات هذا حديث لا يشكه مسلم ان من وضعه ليس بمسلم وعياذه بالله التام علماء الحديث في وضع هذا الحديث محمد بن شجاع الثلجي الجهمل الذي رد عليه الإمام الدالمي رحمه الله عثمان بن سعيد كتاب المشهور رد عثمان بن سعيد الدالمي على الكاثر العديد هو ابن الثلجي قل ان هذه الحديث من وضعه وينسي كان يبعى حديثه وينسيه للرسول صلى الله عليه وسلم والذهابه في الميزان لما ذكر فرجمة محمد بن شجاع الثلجي قال قلت هذا مع كونه من أبيل كذب فهو من وضع الجهمية يذكرونه في معرف الاحتجاج به ولا شك أن هذا باطل لله وحديث ظاهر بطلان يعرفه كل أحد نعم ورحمه الله قال الإمام عبدالله ورحمه الله من الله في الواجه عبدالله وقد سأله أن من يقول لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت قال أحمد تكلم بصوت منه حديث نورين كما جاءت وحديث المسعود إذا تكلم الله يسمع يسمع له صوت كمر السلسلة على الصفوان ولا أحمد وهذه الجهنمية تكذب هؤلاء الفارون يريدون أن يموه على الناس من زعم أن الله لم يقل أن يتكلم فهو كافر إلا أن نروي هذه الأحاديث كما جاءت. اخبرنا بذلك هلال بن محمد قال اخبرنا ابن الجاد قال اخبرنا عبد الله قال حدثني ابي وكلام الله عز وجل تصدق كتب في الصحيحيين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى ينادي يوم القيامة ادم بصوت يسمعه من بعيد كما يسمعه من قرب ثالثا سنن يحتون كلام الله وانه بحرف وصوت يسمع خلاف لمن للأشعراء والكلابية الذين يقولون أنه كلام نفساني ومعنى قائم بالنفس من غير صوت ولا حرف ولن أحمد رحمه الله أنبت أن الله جلالا تكلم بصوته وهذا قول أهل السنة قاطبة وليس كلام أحمد فقط. وأثر ابن السعود إذا تكلم الله يسمع له صوت هذا في إثبات الصوت ما يتابع في الحديث الصحيح؟ قال احمد وهذا الجميع كله من وهذا في تكفير ما احمد للجميع هذا كله على وجه العموم نعم. هذا السبب عبيد الله عبيد الله بن أحمد الأزهري قال اخبرنا طرابوت بن قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا عبز بن محمد الطوري. قال سمعت أبا عبيد القرسي بن سلام وذكر الباب الذي يروي فيه يروى في فروريا وكرسي ونوضع قدميك وضحي قناط عباده وقربه من حب قناطي من قناط عباده وقربه من عبده, من عبده وعين كان قبل أن يخلق السماء وأن جهنم لازم ترؤ حتى يبعارك العزة ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قطن قطن وأشبال هذه الأحاديث فقال هذه الأحاديث صحيحا حملها أصحاب الحديث من فقهاء بعضهم عن بعض وهي عندنا حقا لا نشك فيها ولكن ونكذب قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا نفسر هذا ولا ثمانا أحدا نفسره نعم قلنا لا نفسر هذا ولا ثمانا أحدا نفسر قلنا الربي القاسد السلام ومن علماء المشهورين لو كتبوا في الإيمان الإيمان لأبي عبيد وكان يجله الإمام أحمد كان أبو عبيد يقول لأحمد رحمه الله ولدنا أن تزورنا اليوم قال يا أبي عبيد إن لنا أناس لا نراهم إلا كل عام هم أحبوا إينا من نراه كل يوم فالسنة رحم بين أهلياء مراقب أبي عبيد يقول لا نفسر هذا يعني تفسير الجهمية ولذلك يقول شيخ الإسلام المتهمية رحمه الله كما في الحمورية له بعد أن أورد هذا الأثر فقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها تفسير الجهمية أن هذا قد يهم أن أئمة السلف يفوض في المعنى وإنما التفويض يكون فيه في الكيفية أبعض الجماعات اليوم بل هي أقدم الجماعات في مصر مذهبهم مذهبا مفوضة في كل الصفات لا يتعبدون الله جل وعلا بمعاني صفاته سبحانه على الرغم أنه من أقوى أسباب قوة الإيمان في القلب التعبد لله سبحانه وتعالى بمعرفة معاني أسمائه وصفاته معه ورحمه الله تعالى باب من ترجمه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كتاب الصحيح فقال التوحيد على نوت الرب هنا ابن من البنا من كتاب التوحيد لابن البخاري. كتاب التوحيد لابن البخاري عقد ورحمة الله تعالى في توحيد الأسماء والصفات. لأن البدع في زمانه غارف في هذه المسألة توحيد الأسماء والصفات. ولما المجلد شيخ الإسلام محمد بن المهاب رحمه الله كان كتاب التوحيد الذي يحق الله العظيم كان الشئان يركز فيه على مسألة التوحيد. الولقية أو العبادة لأن الشرك في زمانك كان واقعا في هذه المسألة بعض الناس اليوم يقول دعونا من شرك القبور ويتكلموا في شرك القصور الله لا ندري ما هو شرك القصور لا نعرف ريس من كلام السلف. وكأنه ما يرى أو هو أعمى لا يرى الشرك الواقع في القبور والتأوى ودعاء لله والذبح لغير الله والنذر لغير الله سبحانه وتعالى وبعضهم يستنكر على بعض اخوان الذين يخطبون خطبة كاملة في التوحيد قلت تكلم ساعة في التوحيد مستكتر ساعة التوحيد، مستكتر خطبة على التوحيد ونبيك عليه السلام 13 سنة في مكة يقرر هذه القضية قريه التوحيد بل سائل الانبياء يقولون لأقوامهم اعبدوا الله مالك لكم دلاهم أنت تستمع الكلام، الناس يتكلمون في توحيد خطبة كاملة، وإنما عليهم أن يلمحوا فقط، يلمحوا فقط، كأن الأمر مستقر، والشبهات غير مقامة بين الناس، وعدم الخلط ليدو الله. في كتاب التوحيد لله البخاري في توحيد الأسماء والصفات أن البلاه في زمانه راضي هذه المسائل. ولما بعض الناس يستنكر علينا الكلام. في على تفكير الحكام المسلمين وعدم قول عالم التجاور، والكل وقتاً يتكلمون حتى في الأفراح. نعم، حتى, حتى, حتى, حتى لما هذه وعلماء وعلماء كان في الأفراح يتكلمون. لأن هذه خبيئة موجودة. قبل أن ما ونعلم السلف كانوا يتكلمون فيما يخص ما يعيش فيه الناس. الذي يعيش فيه الناس يتكلمون فيه. حتى في يوم عقيدة السلف الصالح نعم. أَلَوْ رَضْنَ عَلَى الْجَمِيَّةِ الَّذِي أَنَّذِينَ أَنْكَرُوا صِفَاتَ الْرَبِّ تَعَالَى وَجَعَلُوهَا مَخْلُوكَةَ هذا ترجمة, ترجمة الجزء الذي فيه ذلك ثم فيه بابا قال الله عز وجل لا تنفع الشفاعة عند إلا لمن أذن له حتى إذا هزن عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم الحق وهو العلي الكبير ولن يقل ماذا خلق ربكم وقال مسعود عن ابن مسعود مسروقا ابن اجدع كان حدث, حدث أجدع. كان ابن مسعود حدثها عن رضي الله عنها وكان الى حدثها عن عائشة قال حدثتنا الصديقة بنت الصديق المضرأ من فوق سبع سماوات وحنا الله مسروقا ابن اجدع تلازم ابن مسعود تكون فاق اذا تكلم الله بالوحي سمع له السمات شيئا فإذا فزع قلوبهم وسكن الصوت فعرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قال الحق قال الله تعالى من ذلك يشفى عنه وإلا بيهن وعن عن عبد الله ابن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يح يحشر الله عز وجل العباد في النديم بصوت يسمعه من بعث كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان هذا النقل نقله ونقله ابن البنا رحمه الله من كتاب التوحيد لابن البخاري في كتاب واسمه كتاب البخاري اسمه الجامع الصحيح ها؟ من أيام وصول صلى الله عليه, عليه الصلاة والسنة المشهور الصحيح البخاري وفيه ما يقرب من خمسين صفحة كل هذا نقله منه رحمه الله وكتاب التوحيد هو اخر كتاب من كتب الجامع الصحيح الإمام البخاري وكان قد تفتح كتابه البخاري في كتابه بكتابه بدء الوحي ثم كتاب الايمان وختام الكتاب التوحيد يعني كل عقيدة بلد الوحي ادلة كتاب الإيمان توحيد والنهاية توحيد وفتح كتابه بحديث إنما الأعماله دنيا وختمه به كلمتان حبيبتان حبيبتان في النساء حبيبتان الرحمن توحيد كله توحيد في توحيد ووجه الله محمى الله قال ولم يقول ماذا خلق ربكم في خلت حتى إذا فزى عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم هذا في إثبات الكلام أي تعالى وأن الله يقول وأن الله يتكلم وأن الكلام من المنصفات لأن الملائكة سمعوا ذلك صدقه وساقون من كلام الله جنونا ولم يقول ماذا خلق ربكم ثم ذكر المسعود وهذا ذكر المقارب مصريحي معلقا موقوفا على عبدالله بنسعود واخرجوا مفترورا موسيقى التوجيه والعكايد في شكل اصول الاعتقاد وبهاقف الاسماء والسعود وفي اثبات ان كلام الله يسمع وهذا ارتعاء من الاشاعر يبقى لنا انه كلام نساني وانه وانه بغير صوت هذا في رد على هؤلاء الغلاد. وقول تعالى يشفى من ذا الذي يشفع عن دوه إلا بإذنه هذا في عظمة الرب سبحانه وتعالى في رأيه إثبات عظمة الله عز وجل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالشفاعة مباشرة وإنما يبدأ بالستود. فيجد تحت العرش ثم يأتي الإذن من الله سبحانه وتعالى ورحمة الله. افتح الله عليه المجال الحمد فيقول له سبحانه يا محمد ارفع ارْفَعْ وَاسِعْك وَسَمْتُعَ وَاشْرَحْ فهذا نداء من الله سبحانه وتعالى النبي يا محمد ثم رجع حديث جابر بن عبد الله بن عونيس جابر وفي عن عبد الله بن عونيس وفي اثبات الصوت في كلام الله وان الصوت مسموع يسمعه من بعيد كما يسمعه من قرب على حد سواء هذا في نفت على من؟ آه على الأشاعر الذين ينكرون أنه بصوت وحرفا وهذا الحديث هو الذي رحل فيه جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أونيس مسافة شهر مسيرة شهر من المدينة النووية إلى الشام ولهذا قال المخاليف الصحيحة ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أونيس مسافة شهر في طلب حديث واحد هذه الرحلة أول رحلة وقعت في طلب العلم من جابر بن عبد الله رضي الله عنه وإن شاء الله سألنا لك حسن عن بعض الرحلات الألمية إن شاء الله في أيام المخاتمة فرحل جابر بن عبد الله وهو من المكترين في اللواية للنبي عليه الصلاة والسلام ولن يمنعه ذلك من الرحلة في طلب العلم في من أجل حديث واحد يشتذي بعيرا ويرحمه ويسير مسيرة شهر من أجل أن يطلب حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم المسيرة شهر فلما وصل خرج البواب قال جايب عبد الله فقال عبد الله بن أونيس جايب عبد الله الباب فلما جاء عانقا جابر وقال بلغني عن وصول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع فحدث به هذا الحديث يحشر الله العباد في النارين مزولا يسمعه من باع ثم يسمعهم من قرب ومن قرب ثم ذكر بقية الحديث وهذا الحديث ذكره البخاري بصيغة التمليط فقال والذكر قال ورحل جاوز بصيغة الجزم نعم هو رحمه الله تعالى وروي عن النبي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاً لقوله كأنه سلسلة على صفاً خضعاً خضعاً لقوله إما خضعانا إما بفتحتين القاء والضاد وإما بضم القاء وإسكان الضاد خضعاً أو خضعاً خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزعوا قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الذي قال الحق وهو العلي الكبير وروي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم بيقول لبيك وسعليك فيمادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى الناء لا. تقوله خضعانا أو خضعانا في ثبات الكلام لله يعني الصوت المسموع لكلام الله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الذي قال الحق وهو العري الكبير هذا الحديث في إثباث الكلام وأن كلام الله هو صوت يسمع أنه يجيبونه سبحانه وتعالى وفي أن الملائكة تقول بعد زوال الغشي عنهم ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم كما تقول المعتزلة في حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله يا آدم قال يقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن, إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث للنار هذا حديث في الصيحي وفي إثبات الكلام هو أن الله من نالي والنجاة يكون من بعض ليس من عقل أن تكون بجواله ومناديك إنما هذه مناجاة و. فإن جاء دل على أنه بصوت وينادى ربك موسى أنت القوم الظالمين وأيضا قال سبحانه عن موسى وقد ربناه مجيد والنجيل هو الكلام من منبر المنقر ومنقر وهذا فيه إثبات النداء والنجاء والكلام لله سبحانه تعالى نعم نقول هذا الحديث هي أن قال عبد الله بعد النار قال من كل ألف تسعمائة في النار وواحد في الجبل ليه اللهم هذا على الإنسان ريائا أن أن يحذر ليه اللهم أن يحذر حاط أن يحذر من أن يحذر من, من النار وأن يخاف الله سبحانه وتعالى وعذاب الله إذا كان الناجي واحد في الألف واحد من الألف ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصحابة ذلك خافوا النبي لهم ذكرهم ذلك خافوا فقال إنكم ربع أهل الجنة ثلث أهل الجنة نصف أهل الجنة ووردها ثلث أهل الجنة قالنا أنه أهل الجنة 120 صفا ثمانون منها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آخر الأمة ولكن أولها يوم القيامة أول أمة تدخل الجنة أمة محمد أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة وأول من يقرأ باب الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم تشبيه ليس للمسموع وإنما نعم قال الله تعالى وقال باب كلام الرب تعالى مع جبريل عليه السلام وروى حديث ابي هريره الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا احب ابناده جبريل إن الله يحب النظافه احب فلان فاحبه الله ويوضع له في الأرض نعم قال ابن رحمه الله وقال يعني البخاري في ترجمته في الصحيح باب كلام الرب مع جبريل عليه الصلاة والسلام هذه ترجمة البخاري وفيها إثبات أن البخاري يقول بأن كلام الله عز وجل يكون بالصوت والحر وهذا الحديث في إثبات المحبه لله وأنكرها الجنمية والمعتزلة والأشعر صفة المحبة محبة الله لخلقه والعياذ بالله أنكر هذا الصفر ولذلك يقول الجعد الدرهم ان الله لم يتخذ ابريما خليلا ولما قال ذلك تبحه الامير البطل خالد بن عبد الله الخسرين ربطه في المنبر ثم رقى المنبر في يوم عيد اضحى وقال ايها الناس ضحوا تخبر الله متحاياة فاني مضحن اليوم بالجعد الدرهم درهم ونجرة في اصل المنبر وشكر ابن رحمه الله على هذه الابحية وقد قال عنها من اعظم ضحي المسلمين وصدق رحمه الله نعم لم يرجع اليه هو الاميس كان اني ظن نعم نعم لم لا نرجع رجل على ان الص... توبة صاحب البدعة بعيدة ذيك مداخل الشيطان القلب خمس كما ذيك ابن القير محمد الله وغيره الشرك فإن عجز عن الشرك البدعة فإن عجز عن البدعة الكبيرة وإلا في الصغيرة وإلا في أشغل الإنسان بالمفدول عن الفاطر فالبدعة أعظم من الكبيرة أعظم من الزنا وشرب الخمج لأن البدعة المبتدى مستحسن وإمام كل مبتدى إبليس لأنها أول من قاس القياس الفاسد قال خلقتني من نار وخلقته من طين فحمله ذلك على رد أمر الله سبحانه وتعالى والتكبر على, على أمر الله جل وعلا في بعض الأمام أحسن مثل هذه الأحاديث يعني يعني يعني أن صح البدع لا يتوق ورد في ذلك الأحاديث يحسن بعض العلماء انه لا يتوب وهذا فعلا اعترى الان ابن حلاج يقتل على جسد بغداد والجاعد ابن درهل انا رغم ان بدعته مباهرة جدا ويقتل دونها انا انه يجي مبتدع من يحرمك من المسجد او يدخل المسجد غصب عنك او هذا هذا ليس جديدا ليس جديدا ليس جديداً. هذا شيء معروف. نعم قال رحمه الله تعالى او يخرجك ويجيب واحد يكفر المسلمين او يانك الكلام معدزله او المرجعه غير هذا لسه شيء جديدا انه هو معروف معروف هذا وقال ده كلام الرب يوم القيامه مع الانبياء وغيرهم روى حديث حميد عن انس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعه شفناتكم شفاعت شفعت شفعت شفعته. شفعته فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردل فيدخلون ثم أقول أدخل الجنة فيدخلون ثم أقول أدخل جنة من كان في قلبه أدنى شيء فقال أنز كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر فأخر ساجدا فيقول يا محمد الفارسك وقل تسمع وسلتعط واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي وساق الحديث الطويل وحديث ألي بن حاتم منكم من أهد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وحديث ابن وحديث عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يدن أحدكم ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعلمت أعملت بكذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سفرت عليك في الدنيا وأنا أفرض لك نعم. اليوم. نعم هذه التفزنة اليوم بخير رحمه الله تعالى <تصفيق> قال باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء ويهوهم والتي قبلها كلام الرب مع جبريل وهذا فيه إثبات أن الله تعالى يتكلم مع الملائكة ويتكلم مع الناس يوم القيامة ويتكلم مع الأنبياء ثم ذلك حديث أنس والشاهد منه فيقول يا محمد في إثبات الكلام لله عز وجل في حديث علي بن حاتم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبناه ترجمان تقول ترجمان أو ترجمان فيها أربع, أربع لغات كلها صح لا يخفف في أحد والمترجم هو الذي ينقل الكلام من لغة الى لغة يقال له ترجمان ترجمان بفتح التاء والجيم او ترجمان ترجمان او ترجمان فتح التاء وضم الجيم. فيها رواية اربعة في حديث ابن عمر يقول في النجوى يعني السرج يدن احدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه في اثبات الكنف واصفني ليكم جلال الله عز وجل والله تعالى يقرر العرب يذنوبه يوم القيامة فيقول اعملت كذا يقول نعم ويقول اعملت كذا فيقول نعم فيقرر الله يذنوب ثم يقول وقد ظنى انه هالك اني ستغطر عليك اليوم يعني في الدنيا يعني ذنوبك وانا ارفوها لك يوم القيامة هذا في ثبات الكلام العز وجل ذلك جاء السؤال من احد يقول لي يا شيخانا ذلك الله العلم تبتع الحق ونسأل الله عز وجل أن سأل اللي سألاً لكي نرفع الجهل على نفسي نسأل الله أن ننفقنا إياك لذلك يقول لكل داي الدوار فأنا في ظهر الناس وأنا أنا طالب عنه والحمد لله أقول بكل الطاعة التي واجب علي ولكن لكل داي الشهوات عندي فيها قوة وجايب نفسي لا الله لا أعصى الله وعندما أقع في هذه المعاصي استغفر الله أتوب إليه دائما يقع معي معي هل هذه المعاصي تقطع في توحيدي قال الله تعالى فاتم اتخذ الهوان وهل اذا مات ولم يتق من هذه المعاصي ليس من شرك الله اعلم هل هذا الكلام صحيح ان الانسان خرق الله عز وجل يخطئ ثم يستغفر الله عز وجل الا اخر الكلام في كان كلام اخر الله عز وجل يغفر الذنوب والعبد اذا صدق في التوبة لن يعود للذنب. إذا صدق في تغباته مع الله عز وجل لن يعود إلى هذا الثم والمعاصي قد تؤثر وذكر ابن القيم حلم الله في كتابه هو هذا الأخ على كتاب التأوى والتواعوى أو الجواب الكافي لمن سأل عن التواعي الشافر هذا السؤال سأل تأكد بها عبد في حد يعني الأخ موجود هنا مش, مش على الشبكة رحل هذا الاخر على كتاب الدعوة كان يسمعنا انا على كتاب الدواء والدواء لابن الخيم او الجواب الكافي لمن ساعنا التواء الشافي فقد ابن القيم رحمه الله اتيانا عظيما على عقوبات الذنوب وذكر منها او اخطرها رحمه الله تعالى انها يعني الذنوب قد تؤثر على توحيد العبد من جهة انه يقول لا اله الا الله ويتكلم بالتوحيد ويعني دون ان يتأثر قلبه بذلك. والعياذ بالله لكن عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب المعصية أو الكبيرة حتى وإن مات مصرا عليها أنه ليس بكافر ولا يخلت فينا ولكن يبشى مع استمرار الذنوب أن الإنسان يضعف توحيده حيث أنه لا يستطيع أن ينطق بكلمة التوحيد والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية باب وكلم الله موسى تكليمه ومحذف أبو هرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت الذي أخرجت ذريتك من الجنة قال أنت موسى الذي استفاك الله برسالته وكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم وموسى وساق في هذا الباب حديث المعراج الذي رواه أنس بطوله ذكر فيه أنه رأى موسى في السماء السابعة بتفضيل كلام الله تعالى يذكر كلام الله تعالى فقال موسى ربي لضن ان ترى ان ترفع ان ترفع علي احدا ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه الا الله حتى جاء سدره المنتهى مدنى الجبار رب العزه فتدلى حتى كان منه قارب كالسنينه وجنا فأوحي فيما أو أوحي إليه خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك قال عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم فالتبت النبي إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار إليه جبليل أن نعم به إلى الجدار فقال وهو مكانه مكانه وهو مكانه يا ربي خفف عنا فإنهمتي لا تستطيع هذا فوضع عن عشر صلوات ثم رجع إلى موسى احتبسه فلن يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات ثم قال الجدار يا محمد قال لبيك وسعديه قال إنه لا يقدم أيضا يقول مدي كما فرضت, فرضت عليك في أم الكتاب كما فرضت, كما فرضت, فرضت عليك في أم الكتاب فكل حسنة بعشرة ثالثة فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك الحديث نعم وهذا الكلام المخالب هو الباب وكلم الله موسى تكليما وهذا في إثبات الكلام لله عز وجل والآية صريحة في ذلك فقوله تعالى تكليما تأكيد مصدر قال علماء إذا جاء المصدر لا يمكن أن يؤول إلى المجاز. كلم الله موسى تكليما وهذا البدا يقولون وكلم الله موسى تكليما يعني جرحه بأظافر الحكمة والعياذ بالله وهذا باطل لأن هذا المصدر لا يمكن تأويله إلا بالكلام ولم يقل وكلم الله موسى كلمة وإنما قال وكلم الله موسى تكليما وذكر حديث الوافع بجاد آدم وموسى وأنه لما التقى موسى, موسى وآدم قال موسى أنت الذي أخرجت ذرياتك من الجنة قال قال أنت موسى الذي استفاك الله برسالاته وكلامه ثم تدومنا على أمنا قدر علي قبل أن أخلق فحج يدوم وموسى. يعني غلبه بالهجة لان موسى عليه السلام... لأن آدم عليه السلام احتج بالقدر على على هذا على المصيبة وهي الخروج من الجنة وليس على المعصية وهي الأكل من الشجرة لذلك هذا السنة يقولون يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على على المعائب لا صحة ان تأصي الله وتقول قدر الله ما شاء فعل هذا فعل المشركين قال الله جل وعلا قال لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حظمنا من دونه من شيء أما آل التوحيد فيحتجون بالقدر على المصابر إذا نزلت مصيبة لا يدرك فيها تقول قدر الله هو ما شاء فعله الحمد لله على كل حال أما المعصية فلا يحتج بالقدر عليها إلا عند أهل البدع وأهل الشرك قال رب لم أظن أن ترفع ربي أحدا وأنه على به للجبار جل وعلا هذا في إثبات صفة العلو لله عز وجل وفي خوره فتنى الجبار رب العزة هذا أيضا في إثبات صفة العلو لله عز وجل في أحديث المعراج الذي دنى هو جبريل الذي دنى هو جبريل في أحديث المعراج وليس رب تبارك وتعالى ولكن جاء في حديث دنو في بعض الطرق دنو الرب سبحانه وتعالى وهذا على ما يليق بجلال الله وعظمته يعني تذلى اي نزل سبحانه وتعالى وقرب وفي اما الله تعالى فوضى الصلاة خمسين صلاة ثم خفف الى خمس فخفف العمل وبقي الأجر وهذا من سعة رحمة الله وفضل الله عز وجل والعباد وفي الاستشارة في النجوائي عليه السلام الاستشارة نبيين عليه السلام والسلام ولذلك الإنسان يشير إخوانه ولو أن أخي مثلا قائم على السنة مثلا في هذا المكان زي الأخ حسن بغداد مثلا يستشار له أخي عايز على الأقوالك يستشيط يفعل أي شيء يستشيط طالما هو شيء من يعني من العادات فهذا أن نبيا عليه السلام استشار موسى عليه السلام والانسان يستشير الإنسان الأمين وصاحب العلم أن يدل على أحسن شيء وعلى أفضل شيء و بقي بقي أجر أجر الخمسين وعمله عمل خمس وهذا من فضل الله جل وعلا هذا في إثبات الكلام لله وفي رتبة الجمия والموتزلة والأشاعرة نعم رحمه الله تعالى وقال باب كلام الرب مع أهل الجنة وذكر حديث ربي سعيد الخدر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لديك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقولون رمالنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تأتي أحدا من خلقه فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب أي شيء أفضل من ذلك يقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا نسى الله مفرح البخاري رحمه الله يهوى التراجع في إثبات كلام الرب ليرد على الجهنية والمعتزة والأشعر فقال باب كلام الرب مع جبريل باب كلام الرب مع الأنبياء باب كلام الرب مع الأنبياء والناس يوم القيامة باب وكلم الله موسى تقليما باب كلام الرب مع أهل الجنة هذه الترجمة نوعة تدخل تحتها البخار حما الله على من النصوص ليرين أن الكلام لله عز وجل ثابت في النصوص في الكتاب والسنة وأنه أنواع كلم الملائكة كلم الملائكة في الدنيا كلم ريك يوم القيامة كلم الأنبياء يوم القيامة كلم آدم يوم القيامة كلم الناس يوم القيامة ويكلمهم بالجنة كل هذا كلام من الله عز وجل فكيف يتأول هذا وهذا في الرد على أهل البدع وضلالهم وهذا قال البخاري رحمه الله باب كلام الرب مع أهل الجنة يعني خاصة يعني خاصة فسبق كلامه مع جبريل ومع غيره سبحانه وتعالى يا أهل الجنة فيقولوا لبيك ناداهم الله بصوت يسمع وحرف فلذلك لبوا فقالوا لبيك لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون ما لنا من لازر رب مَا لَمْ اعطيتنا المالم مِنْ خَلْقِهِ من خلقك ولهم ان يرزق فهو في نعيم سرمدي ابدي لا ينقطع ولا يزول الله عز وجل لا مقطوعه ولا ممنوع لا في ولا ولا مرط. فاكهة الجنة وطعام أهل الجنة هم في نعيم لما سؤال إمام أحمد متى الراحة قال إن وضع أول قدم في الجنة فأهل السنة لا يزالون يعانون قد حفت الجنة بالمكاهب وحفت النور بالشهوات ولا راحة إلا حينما تضع أول قدم في الجنة مع نبيك صلى الله عليه وسلم وأي شيء أرض من ذلك عليكم رضواني فلا أصغر عليكم أبدا فهذا كلام الله عز وجل مرات مع اهل الجنة وفي فضل اهل الجنة وان الله تفضل عليهم بنعم عظيم وانه يكلمهم يا ربنا عطيتنا رضينا عطيتنا شيئا عظيما في اثبات الوضع لله عز وجل واثبات السحر على ما ماليكم جلال الله وعربي خلاف اهل الوضع من الجهمين والمؤتزة والاشائرة لذين ينكرون سفة الرضا او يتأولونه والأشاعرة لا يثبتون إلا سبب الصفات وهي الحياة والكلام والبصر والسم والعلم والقدرة والإغادة وليس منها المحبة ولا السخط ولا الاستواء ولا العلو كل لا ينكرونها والمعتزل ينكرون كل الصفات ولا يثبتون للأسماء والجميع ينكرون الأسماء والصفات على حد سواء فهذه النصر يصفيها رد على كل هؤلاء المهتدعين وعلى الناس اليوم على الشاشات والقنوات صار يتكلم بأن المهتدعين بأن, بأن الأشاعراء فرقة من فرق أهل السنة وما يدل المسكين ما يدل المسكين أن, أن الأشاعراء فرقة مضلة قالت كلاما فاسدا وقالوا رد على كلام المعتزله على رد على الاشاعره لانهم افراخ من هذا ليس المطلق لا ليس مطلق طبعا لأن المعتزله في الصفات بدعتهم تماما اما الامه الاشاعره يعني الجهميه كفروا بالسمه اما الاشاعره هم مبتدعون في عقده على, على المثل فالجهميه عنكروا الاسماء والصفات والمعتزله الصفات والأشاعر أثبتوا الصفات وتأولوها على غير الوجه المراد منها فلا فائدة من إثباتهم وخطورة مذهب المو... الأشاعر أشد من خطورة مذهب المعتزلة المذهب المعتزلة واضح مطلعنا أما الأشاعر فقد يلبس فيه الحق مع الباطل والأشاعر ظهروا في آخر القرن الثالثة وانتشر مذهبهم إلى اليوم في سائر بلاد المسلمين وصلوا في بلاد الهند والباكستان وعند الأحناف في مصر وبلاد المغرب أيضا هذا انتشر جدا مذهب الأشاعر نعم قول الله رحمه الله بابا ذكر الله بالأمر وذكر, وذكر العباد بالطغار والبناء قول الله تعالى فذكروني أذكركم واتل عليه النبى نوح إذ قال لقومه في الآية وقال مجهد في قوله وين من المشركين استجارك قال إنسان يأتيه فيستمع, فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع, فيسمع كلام الله وحتى يبلغ, يبلغ مأمنا حيث جاء والنبى عظيم والقرآن فعمل قال عكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرضين ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وما ذكر في خلق أفعال العباد واكتسابهم لقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال مجاهد لا نزل الملائكة إلا بالحق بالرسالة والعباد ليسأل الصادقين عن صدقهم المبلغين المؤدين من الرسل وإن له الحافظون أي عندنا نعم لا زل المعلم محمد الله ينقل من سهل أبو خال كتاب التوحيد وهذه الأبواب أحيانًا ينقلها ويتصرف بحدث بعض الأشياء ويجمع في بعض الأبواب الإمام أبو ذكر قال باب ذكر ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والبلاغ مقصود مخاري من ذلك رحمه الله إثبات الكلام لله وأنه صفة من صفاته وأنه ليس مخلوق كما يقول المعتزلة كما يقول المعتزلة وغيره. والمخاري أراد بذلك أن ندع على أهل الأخوة قول تعالى فاذكروني أذكركم اذكروني هذا أمر والأمر كلام وليس والكلام سفا وليس مخلوقا وقال واتلوا, واتلوا عليهم نبأ ابني آدم واتلوا عليهم نبأ نور واتلوا هذا أمر والأمر كلام أيضا فأجره حتى يسمع كلام الله وهذا أمر ولم يقل حتى يسمع ما خلق الله فذل ذلك كله على أن الكلام سفى من ستة الله وفاصل عكم الإيمان بإثبات التوحيد الرغوبية وشرك الإبادة فسألوا من خلقهم يكون الله وخلق السماوات لقم الله فذلك إيمانهم يكونوا الرغوبية وشركهم يكون فيه في الألوهية فسمعهم المال لنوع من التوحيد لكنه لا يفعل حتى واحد الله تبارك تعالى في الإبادة وأيضا قال تعالى الله خالق كل شيء هذا منصير العموم. أي تشمل الدواء والاستفاد قال مجاهد وما نزل الملائكة إلا بالحق قال باللسلات والعذاب نعم ورحمه الله، وقال باب قوله وما كنتم تستثرون الآية ورؤيا عن عبد الله قال اجتمع عند البيت فقيفان وقرشي أو قرشيان وفقح كثيرة شحم بطونهم قليلة شر قلوبهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول وقال آخر يسمع إن جهرنا ولا يسمعنا خفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا خفينا فإنزل الله تعالى وما كنتم تستترون نعم وقال باب قول الله نعم هذه كذناء باب قوله تعالى وما تَسْتَتِرُونَ تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم لذننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم الخاسرين المقصود في هذه الترجمة إثبات أفعال العباد وأن العباد تنسب إليهم أفعالهم لأنهم هم الذين اكتسبوها وباشروها وإن كان الله تعالى هو خالقها والله خلحكم وما تعملون وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ الْآيَةِ فَأَضَافَ الْعَمَلْ إِلَيْهِمْ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ فدل على أن الأعمال تضاف للعباد لأنهم كسبوها وباشروها فهي من الله خلقاً وإيجاداً وتقديراً ومن العباد فعلاً وكسباً ومباشرةً هذا فيه الرد على الجبنية. القائلين العباد غير فاعلين وأن الأفعال أفعال الله فالله هو الذي يصلي وهو الذي يصوم وهو الذي يحج والعياذ بالله وهذا باطل ويقولون ليس لهم فعل وليس لهم مباشر وليس لهم وليس لهم قدرة وإنما أفعالهم كحركة المرتعش وحركة الرجفة في الهواء احنا باطل ايها الله الله قال وَيُنَّا كَعَمَّلُونَ يَسَمْنَاهُونَ يَعْمَلُونَ نعم قل رحمه الله با مقال الله تعانى يَوْمٍ يوم هم حيشاً ما يتيهم من ذكر من ربهم احتفر وخورين عنه الله يهددون وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من مده ما يشاء وإنهما أهدف ألا تكلموا في الصلاة وعن أعباس كيف تسألون عن الكتاب عن كتبهم وعندهم كتاب الله أقرب العهد أقرب الكتب عهدا لله تقرؤونه محظا لم يشير هذه ترجع من البخاري والله أبين فيها إثبات الكلام وأن الله يتكلم وأن أفراد الكلام حادثة وإن كان نور الكلام قديم وهذا قول السنة الجماعة أن الله أن أفراد الكلام حادثة وأما الكلام فإنه قديم يقول جل على الله سبحانه وتعالى لم يزن متكنن في الأزل ويتكلم متى شاء كيف شاء كل يوم كل يوم هو في شأنه يعز ويذل ويشقي ويسعد سبحانه ويأمر وينهى ويغني ويذكر ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث كان في أخ سؤال هذه مسألة فقال محدث هذا نوع صفح وليس أن أصل الكلام محدث كما سبق ما يأتيه من الذكر هذا هو كلام الله وصفا بكونه محدث لأن الله تكلم به لأن الله يحدث بعد ذلك أمر وحدث لا يشبه حادث المخلوقين فكلام الله أفراده حادثة ولكن لا يشبه حادث المخلوقين ليس مثل كلام المخلوقين نعم وكما أن ذاته سبحانه لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك أو لا تماثل صفات المخلوقين فكذا صفاته جل وعلا لا. وقال باب الله تعالى لا تحرك به لسانك وفي عده النبي صلى الله وسلم حيث ينزل عليه, عليه الوحي وقال أبو غريضة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أنا معدي ما, ما ذكرني وتحركت به شفتاه قال حكثنا قتيبة قال أنبان أبو عهان عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد سعيد بن جبير عن ابن عباس في قيله لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة كان يحرك شفتيه فقال لي ابن عباس أنا أحركهما لك كما كان رسول الله يحركهما فقال السعيد أنا أحركهما كما كان معباس عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه اتبع قرآنه قال فاستمع له وعنصت من علينا أن تقرأه ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهتان جبريل استمع إذا انطلق جبريل فرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه هذه الترجمة من الله الله تعالى باب قوله كعالى لا تحرك به لسانك رتاعة لها ليبين أن العبد له أفعال وأن العبد حينما يقرأ القرآن يقرأه بفعله بصوته وحركة لسانه هذا فأل العبد اما المقرؤ فهو كلام رب سبحانه وتعالى كما قال بعض السلف القول قول الباري فالصوت هو صوت القاري لكن من المتلوب قول الباري فالتلاوة المتلوب هو كلام الله واما صوت القارئ فهذا لا شك أنه مخلوق ولكن ما يصوت به القارئ المتلو فهذا كلام رب سبحانه فرد أن يثبت رحمه الله أبو ضيف الأفعال العباد لا تحرك به لسانك هذا فعل العبد ثم قال فعل النبي صلى صل الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي فعله إذا عالد شده شفتيه يخاف نسيانه صلى الله عليه وسلم في حديثاه الهيرة أن الله تعالى قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قال أنا ما عبدي ما ذكرني وتحركت به هذا حديث القدسي أنا ما مع عبدي معيه خاصة وهي معية العون والنصر والتأيد ما ذكرني وتحركت به شفتاء والشاهد قوله وتحركت به شفتاء فأضاف بكgame العبد والمعية معيتان معية عامة لكل الخلق وهي معية الإحاطة والعلم والاطلاع ونفوه القدرة والمشيئة ومعية الخاصة ومعية النصر والتأييد لأهل الإيمان أنا ما يعبدي ما ذكرني فأضاف الذكر إلى العبد وتحركت به شفته فأضاف الفعل إليه فدل على أفعال العباد يفعلونها باختيارهم ثم ذكر حديث موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما في قول لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وعليه التنزيل شذتا وكان يحرك شبتي خوفا من النسيان قال ابن عباس انا أحرك كما كان رسوله نحرك يقول سعيد بن فقال سعيد لموسى بن أبي عائشة انا أحرك كما كان ابن عباس يحركهما هما فحرك شفتين اقتداء واقتفاء للآثار وجاء في حديث أنس انه قال لمن روى عنه وكان يسلمون ان مسلم سلم عن الصبيان فكان انس اذا قابل الصبيان سلم عليه ومن روى عن انس كان يسلم ومن روى من, من روى عن انس كان يسلم سلسلة اساليد نعم نعم الله رحمه الله تعالى باب قوله ما تقي وواشر من بابكم ان جمهور باب قوله او تقول باب قوله باب قوله تعالى على الرفع باب قوله او باب الابتداء قوله حدث نعم هكذا في كل ابواب البخاري كل ابواب باب كذا او باب قوله تعالى كما نعم باب قوله ونسره قولك من به إلى قوله الخبير عن ابن عباس في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بنكة كان إذا صلى لأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعوا المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن انزله جاء به فقال الله لنبيه ولا تجهل بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وبتغي بين ذلك السبيل وعن عائشة قالت نزلت هذه الآية ولا تجهل بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء روى عن نبي هرية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن قال وزاد غيره يجهر به قصر المقرى رحمه الله بعد الترجمة اضافة افعال العباد اليهم وان افعال العباد تطاف اليهم في الاسرار والجهر. هذا فعل العبد يسرب القراءة ويجهر بها هذا فعله وهذا في الرد على من من فرق الطلال على الجبلية هل قال لنا لا قدرة له ولا ولا مشيئة وأنه يتحقق حركة المرتعش كريشة في مهب الريح والسعفة تقلبها فيها كيفشات والميد بين إرم والسنة تقلبه كيفشات وهذا باطل. فالله تعالى أعطاف الأفعال إلى عباده. أسروا قولكم أو تهروا به ثم سقح حديث بن في قوله تعالى وَلَا تِنْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَتُفَافِدْ أنها نزلت في السلام وموقعها نزلت في الدعاء نزل في رسول الله عليه الصلاة والسلام مختف في مكة تخيل أن الرسول حتى الصلاة كان في فترة من الزمن لا يستطيع أن يجهر حتى بالصلاة ثم شاء الله تعالى رحمته أن انتشر دينه في الأفق وفي, وفي سائر البلدان صلى الله عليه وسلم والشائد في إضافة مفعال العبد ولا تجهد في صلاتك إضافة الصلاة للعبد ولا تخاف بها فالجار والإخفاة فيها بالعبد وعن أعيش أنا نزلت في ولا في وصلت غلبها قارت في الدعاء والدعاء في العبد فذل على أن الحال مضافة للعباد هذا يبدو على وطلان قول الجبرية ثم سق حديثه بغيرة ليس منا من لم يتغنى بالقرآن فهو الذي يتغنى والمقصود بالتغنى تحسين الصوت وليس قراءة القرآن على هيئة النغمات والإقاعات الموسيقية ذلك من الخطأ قراءته وهذا للأسف في بعض القنوات المشهورة مع الأسف صار الشباب يقرؤون على الإقاعات الموسيقية القرآن يسمونها ايه؟ ها نهوان والايه؟ البيات والسيكة والهاتف الهاتف كل هذه كل هذه ما ما علمناه عن أهل علم أنا أخذنا عليهم اللهم الحمد القراءات والجزات ولنعرف هذه هذه هذه القراءات على العلماء قراءات المقامات والاقعات الموسيقية نعم وقال رحمن الله تعالى وقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل من تاب القرآن عن عنا بغرية رضي الله عنه قال قال رخل الله صلى الله عليه وسلم لا تحسد إلا في حالثين رجل آتاه الله القرآن فهو يكفيه من أناء الليل وأناء النهار فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل ورجل آتاه الله مانا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل هذا مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل قال حدثنا طيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي مريعة وذكره وقال في هذا الباب البخاري فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن قيامه بالكتاب وفعله وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وقال وفعلوا الخير لعلكم تفلحون قال بن علي بن عبد الله من دائما سفيان قال الزهري وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا بثنتين رجل أيتاه الله رجل أيتاه الله القرآن فهو به أنا أبيل وأنا النهار ورجل أيتاه الله مالا فهو ينفقه أنا أبيل وأنا النهار سمعت سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه هذه ترجمة كالتراجمة السابقة أراد البخير أن أبين أدلة يدل على إضافة الأفعاد للعباد وأن العباد لهم أفعال اختيارية فمأفعال اختيارية يفعلونها وتضاف إليهم ويكسبونها ويثابون على الطاعات ويؤاقبون على العاصر نعم حديث نعم ورحمه الله تعالى وهذا القول راجع إلى المسألة الكذرة هي مسألة اللفظ ويقرره القائل بها بأنها إذا كانت فعلا لنا وكسبا فلا بد أن تكون موجودة بعد, موجودة, موجودة بعد موجودها لأن كسب الإنسان لا يتقدمه ونحن نجيب عن هذا بأن كسبنا في ذلك قصدنا إلى تلاوته وذلك لا يتقدمنا كما أن الإنسان يثاب بقصد بقصده صلاة النافلة بالطهارة ويأثم الاعتقاد أذاي هذا الحدث من غير طهارة وإن لم يفعل ذلك فذلك المراد بالحديث لا حسد إلا في اثنتين في من نوع وقصد أن يفعل ما فعل غيره في القرآن من قيام به أثناء الليل والنهار. المهم بالله رحمه الله في الفصل. سلخ الكلام عن المسألة الكذرة وهي مسألة اللفظ القرآن لفظ القرآن المخلوق فيقول رحم الله بأنا إذا كانت فعلا لنا وكسبا لنا فلا بد أن تكون موجودة بعد موجدها وهو الله عز وجل أن الأفعال إذا كانت من كسب العبد فلابد أن تكون موجودة ما موجودة بوجود الرب أم عبد. بوجود العبد بوجود العبد من العبد لوجود رب إبه هي, كف... هي كسب له وله يدن فيه كسب للإنسان لا يتقدمه يعني إذا قال الإنسان كلام الله فيكون حين إذن أوجد الكأل والكسب الله تعالى أوجدها بعد أن قراءك فتكون كسبا للإنسان قرأ عبد كسب لك عمل لك فحب لك ابن البن أجاب بجواب غريب كما تسمعونه قالوا نحن نجيبه عن هذا بأن كسبنا في ذلك قصدنا الى تلاوته قصد التلاوة ليست التلاوة وذلك لا يتقدمنا كما ان الانسان يثاب بقصد إصلاة النافرة بالطهارة ولا يثب باعتقاده اداءها بالحدث من غير الطهارة وان لم يفعل ذلك فذلك واضح عليها لا حسب الا فتنتين فيما الناوى قصد ان يفعل ما فعله هذا القرآن من القيام به في عناء اليوم النهار وهذه الاجابة فيها في نظر ابن رحمه الله ان قصد التلاوة كما ذكر ان كسبنا قصد التلاوة وليس هي عمل التلاوة وقال ان الانسان على قصده المنافذة الى اخر ما قدره الله تعالى وهذا الجواب بعيد والخلاصة ان المتلو من العبد هو كلام الله واما الفعل فعل التلاوة فهو فعل العبد، وأما ما يكلوه فهو كلامه يعني لما مثالين ما يكلوه هو صفة لله هو كلامه سبحانه، وأما فعل العبد لله فهذا كسب الله وعمل الله يثابر عليه نعم، وأخي خالد السندية رحمه الله ركبت مركب مجد الثاني عشر يقول ما يقف على لبيب الفرق بين التلاوة في نفسها قبل أن يتكلم بها الخلق وبعد أن يتكلموا بها. التلاوة قبل أن يتكلم بها الخلق حينما يتكلم الله بها هذا كلام الله وبعد أن يتكلموا بها ويتكلم بها العبد صار عمل الله صار عمل لو وتكلم به بلسانه وبينما العبد في تلاوة القرآن من عمل وكسب يعني عمله نفسه كسب الله. وأما ما يعمله هو ليتلاع نفسها فهذا كلام الله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله وأما الآية فيقررها القائل بمسألة اللفظ المراد بقوله اختلاف ألسنتكم أي أصواتكم فهي مختلف ونجيب عن ذلك أن المراد به اللغات والقرآن ليس بلغات بل يقرأه الناس كلهم بلغة واحدة ودل عليه قوله تعالى والوانكم فدل على أن المراد به اللغات ولشيخنا الإمام أبيعلى رحمه الله شهر آخر قال لو حملناه على الأصوات لم يضر لأننا نحمل الاختلاف على المعنى الذي يوجد منا مع القراءة وهو المعنى الذي يقع به التمييز بين قراءة القراء بعضهم من بعض من سفاء الحنزرة ودقة الصوت وغنه وغير ذي وغلا ذي وهذا المعنى زائد على المفهوم من الحروف وراء وليس أمتنع وجود ذلك عند قراءتنا وإن كان لا يقوم بنفسه كالكسب يوجد عند خلق الله تعالى ليفعلنا وإن كان الكسب لا يقوم بنفسه ولا أمتنع أيضا وجود ذلك وإن كان لا يتميز من القديم كما أن المثلوا لا يتميز من التلاوة إن كان المثلوا قديما والتلاوة عندهم محدثة وكذلك يحصل سماع القديم عند وجود التلاوة وإن كان ذلك لا يتميز قال وقد عن أحمد ما يدل على صحة هذا فقال في رواية الجماعة منه عبد الله ويوسف بن موسى أكره قراءة الألحام ولا يعجبني قراءة الألحام نعم ومعلم أنه لم يفعل يكره نفس القراءة وإنما كره ما يحصل من القارئ من الأصوات التي هي الألحان وكذلك كره قراءة حمزة ومعلوم أنه لم يكره القرآن وإنما كره ما يحصل منه من الإيمالات وغيرها وقال في رغاية أبي الحارث أكره منها الإضغام والإتجاع مثل خاض وفاض وحاق ثم قال شيخنا رضي الله عنه وجماعة من أصحابنا تاب هذه وتقول جميع الأصوات مع اختلافها قديمة وتجيب عن السؤال بأنه لا يتمتنع أو تختلف الأصوات واللغات ويكون قديما كما أن المعنى القائم بذاته القديم هو أمر ونهل وخبر ومعاني ذلك مختلفة ولم يمنع ذلك من كونه قديما الوالف رحمه الله نقل عن شيخ الإمام بيعلى وهو الفراء القاضي أو يعلى الفراء في كتاب إبطال التأويلات هو علماء الحنابلة وله كلام جيد في موافقة اهل السنة يعني الحراء وله كلام يوافق فيه الاشاعره والذي قرره عليه ابن البنا هنا في الحقيقة انه يوافق قول الاشاعره في قول تعالى اختلاف الستيكم والوانكم الاصوات تضاف الى هذه الاصوات العبد وهي فعله ابن البنا قرر غير هذا قال المرد باختلاف ألستكم أي أصواتكم فهي مختلفة قال الشيخين أبي يعلى الإيمان أبي يعلى جواب آخر قال لو حملناه على الأصوات لم يضم حتى قال ألستكم يعني أصواتكم لأننا نحمل اختلاف على المعنى الذي يوجد منه مع القراء وهو المعنى الذي يقع به التمييز بين قراءة القرآن بين قراءة القراء إلى آخر ما قال رحمه الله وهذا معنا نزل المفهوم من الحروف والأصوات وليس يمتنع وجود ذلك عند قراءتنا وإن كان لا يقوم بنفسه كالكسب يوزل عند خلق الله تعالى أفعادنا وإن كان الكسب لا يقوم بنفسه وهذا هو قول الأشعرات الغر فقرر مذهب الأشعرات هذا كسب الأشعر الذي لا يعقل ومن هنا يقول العلماء ثلاث من المحالات تفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعر سنبينها ثلاث من المحالات تفرط النظام وأحوال أبي وكسب الأشعري هذه تسطح أن تكون سؤال للي في جامعة مثل تفرط النظام وأحوال أبي وكسب الأشعري وتفرط النظام يقول النظام النملة أن تفرط من مكان على مكان من غير أن تتحرك وأحوال أبي هاشم أبو هاشم من عمة المعتزلة يثبت خواص مختلفة لشيء واحد قائم جالس طويل قصير سمين نحيف هل يمكن هذا؟ خواص مختلفة لشيء واحد وكسب الاشعاري الاشعاري يقول العبد لا فعل له وانه مجبور ومع ذلك يوجد له كسب عند خلق الله الافعال كيف يوجد ولا فعل له هذا من الاشياء الغير معقولة عند خلق الافعال كيف يوجد ولا فعل له هذا شيء غير معقول. ثم ذكر غوي جنيان احمد انه قال اكره قراءة ولا يعجبني قراءة الالحان قال ابن في المغني بعد أن ذكر قراءة إمام أحمد إلحان وأنها بدعة قال وكلام أحمد في هذا المحمول على الإفراط في ذلك بحيث يجعل حركات الحروف ويمد في غير موضعه مثل غير المغضوب عليه يمد الميم حتى تصير واو عليه مرور ولكن بخلاف قراءة من لا ابن كثير وقالون عليهم وقالون ابن كثير ابن كثير أيضا ابن كثير المكه وقالون عليهم ولكن ليست واوى يمدها بحيث تصيروا واوى فيبالغ في ضم الإيه؟ ضم المين وإذن المعضود عليهم ولا الضالين هذه فراءة سفية متوفرة لكن ولا غير ولكن لا تكون وواو تكون فقط ضمة والمبالغة في باب التجويد هذا كثير جدا بعض الناس يفعل مبالغات غريبة في التجويد حتى ان بعضها خصوصا عند النساء يقول انت تغرط تغرط ليه بل بعضهم قد يبالغ غرط بالصلاة خلف الإمام ليه يصلي خلف الإمام يقول لأن بجات بالإدغام الإدغام حركتين اللي فيها فيه حركتين بيأتي هو بحركة ونص على الرغم ان الحركة نفسها قد الاصوة او بس وانا يمكن ان اقبل اصبه هكذا ويمكن ان اقبله هكذا فكلما تختلف ما على نص في حركة هذا من التقاع وتنطف في الدين وهذا منتشر عند بعض الناس لدينا يعني لا شك ان الاهتمام بالتجويد مهم ولكن غلط ما يكون انه مستحب وبعض المهيس يبالغ حتى يصل إلى المقرعات العشر وهذا إلى المبتدع لأخضى عن القراءات العشر ويأتي خارجيين أو معتزلين أو أشعريين لا لا لا لا لا العشر إذا قلعت من المقرارات هم بلدك كحفص مثلا في بلادنا أو ورش مثلا في بلاد المغرب أو غيرها يخفيك والحمل لله نعم الوقت ما فيه نشوفت نعم بعد اكتب باتر اكتب باتن نعم هذا نعم انا رحيم الله تعالى ثم قال البخاري باب قال الله تعالى يا ايها الرسول بنن انزل اليك قال وتزري من الله رساله وعن رسوله الصدق وعلينا التبليغ ثم قال ليعلم, ليعلم ان قد ابلغوا رسادات ربهم لقد ابلغتهم رسادات ربهم فقال تعبو النمالك لنتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعبو النمالك لنتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عملكم ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا أعجبك فقل اعملوا وسلم الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستنى كأحد قال نعمر ذلك الكتاب وهذا القرآن وذلك المتقين بيان ودلال كقوله ذلك حكم الله هذا حكم الله لا ريف فيه لا شك فيه إن كآيات الله يعني نبي إعلام القرآن ومنه حتى إذا كنت في البكى وجري نبي يعني بكم. وروي عن جبير بن حية قال المغيرة: فرض نبينا عن سائل ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. وروي عن عائشة قالت حدثتك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سير من الرؤية فلا ترجبه. اللهم يقوم يا ايها رسول بلغ ما انزل لي اليك من ربك هل رحمه الله بين فيها الفرق بين كلام الله وأن وانه كلام الله المتلوم وبين فعل العبد في قال البقاء باركة يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك بلغ هو الشاهد والتبليغ هو تبليغه عليه الصلاة والسلام فعله هو ولكن المبلغ هو كلام الله فالمبلغ هو الرسول وتبليغه وفعله هو كذا والمبلغ الذي بلغه الرسول عليه السلام هذا هو كلام الله عز وجل وقال وزير من الله رساله على رسول البلاغ عليه التسليم الشاهد قوله على رسول البلاغ يعني مبلغ الرسول بأي شيء بصوت نفسه وقال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم فالرسل أبلغوا رسالات الله بكلام أنفسهم وقال لقد أبلغكم رسالات ربي وقال سير الله عملكم وقال ابن كاع بن المالك الله عملكم الشعيد أنه أضاف العمل إليهم ومن عمل القراءة والتعبوا إلى آخر مأساق رحمه الله تعالى فالمقصود أن هناك فرق بين ما يفعله العبد من صوته وغيره وكلام الرب سبحانه وتعالى نعم وقال ثابت وصدقوا من ثورات رسوله إن صلى الله عليه وسلم وابي هذا التورات الثورات فعملوا بها وابي هذا الانجيل فعملوا بها وابيه قال وبرجين يسونه يستبعونه ويعملون به حق عمله وقال يلتى يقرأ وحسن اقتلاعه يعني حسن القراء للقراء لا يمثه لا يزد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا المؤمن لقوله مثل الذين حفظوا سوراة كما لم يحملوها كمثل الإيمان يحملها الله قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أخبرني بأفضل عمل على الإسلام قال: ما عملت عمل أفضل عندي أني لما قطعت دلة صليت وتو أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاز ثم عجل المرور. وروى حديث ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بقاءكم في من ثلاثة من أربعة كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ودي أهل الكتاب التوراة فعملوا بها إله الكريم وهذا الباكة العرب السابقة يريد المسلم رحمه الله أن يبايعنا أفعال العباد مضاف إليهم قراءتهم وتلاواتهم وأعمالهم وصلاتهم وصيامهم كلهم مضاف إليهم فعلوها مختارين وكسبوها مختارين فيثابون عليها ومن ذلك القراءة والقرآن قراءة القرآن وهي عمل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 يعني يأخذ القرآن يعني بحقه نعم. No. وقال باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عملا وقال لصلاة لمن لم يأخر بالمتاعة الكتاب وروا حديث ابن مسعود أن ربنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أوصد قال الصلاة لوقتها وزيز الوالدين ثم جهدك سبيل الله وقال باب كل ولا على ان الحال مضافة الى العدي والعباد خلافة الجبرية من الاشائر والجهنية الذين يقولون ان العبد لا فعل له نعم وقال رابن الذي سنه وروي عن عمر عم ابن تغلب قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى قوما ومنع آخرين فبلغاني أنهم عتبوا فقال فقال نيرته بوذ الثلاث وهذا الرجل وَالَّذِي مدعوا من الذي اعفي اطفاحوا افواه من يقولون بهم من الجدع والهلع واكلوا افواه الى ما جعلوا في قلوبهم من, من الغناء والخيل منهم عمرو الثربل فقال عمرو ما اعذب ان لي رسول الله هو <تصفيق> أفعال هلوعة إذا مسه الخير ومنوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير ومنوعة هلوعة وجزوعة ومنوعة كلها أفعال للعبد كذلك حديث عمر بن تغلب لما أعطى قرن ومنع آخرين هذا فعله صلى الله عليه وسلم وانظر إلى فرح الصحابة بالآخرة وعدم التفاته إلى التوبيع فعمر بن تغلب أرغم أنه لم يأخذ قال ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل النعم وهنا فائس الأموات بعض الناس الآن أن أعطي شكر وإن يؤطى تكلم وكفر النعم عليك والعياذ بالله ولا شك الإنسان الذي يعطي عليه أن يراعي هذه الأشياء النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رجلا وسعد جالس فراء تغيرا في وجهه فقال يا سعد أراد أن يؤنسه ويطمئنه يا سعد إني لأعط الرجل وغيره أحب إلي منه قشية أن يكبه الله في النار فهذه المسائل ترعى من طلاب العلم والدعاء إلى الله حتى يجمع عليهم قلوب إخوانهم ومن الزكاة يعطي المؤلفة قلوبهم ومن المؤلفة قلوبهم قسم الكفار الذين يرجع إسلامه يعطون من الزكاة وكذلك دعاء الإيمان هنا يخشى عليه لذلك مثلا لو الشيخ حسن جاءت له مثلا لحوم أو أموال أو أو جلود أو أي حاجة واعطى بعض الإخوة ومنع البعض يقوله مع أخي يطلق شايف؟ بيدي أقاربه شايف؟ بيدي البطنة بتاحت الشريف عبد الغن ومجموع اللي معه هذا غلط لا يجوز هذا لا يجوز هذا أبتك وأي إنسان أن يسمع إن أعطيه رفع فطمع أنك تفق في هذا في دينه وأمانته فالحمد لله. إذا كنت لا تفق فيه اذهب إليه وناقشه مباشرة وياك أن تتكلم من ظهره هذا يتنافى حتى مع الرجول فضلا عن الديانة الرجول يتنافى مع هذا الفعل فضلا عن الدين هذا هو تكذير وبعض الأخوة آه يقول أه صدق والله صح دعطي شريف وما عطانيش. فعله ده حسن ده ليش يو يتبطاني حواليه كما تروح حسن لي حسن على طول وهو جاعيش معاه تخيف لي تكلف روح واجه شفت خطأ روح واجه لكن عندما قال اني شيخنا ومعاه الشيخ يدرس راسورك الحركات ديات ونراه اه والله دعا تشريف عبدالغني نعم بشي <تصفيق> فهذا خطأ هذا خطأ لا رأيت عيبا سد الخلل ان ترى عيبا فسد الخلل فجن من لا عيب فيه وعلى ولذلك انا اهيد بالاخوة ان لا يسمعوا في اي طالب علم كريمة وانت وضف معاه جالك كلام فلان بيشتم محمد حسان بيسبه ويشتمه طيب لحظ على اذنك ماشي السلام عليكم السلام انت سبيت فلان لا اولا لا مباشرة لهذا تقطع الالسنة ولكن تبعد وتسمع وتقول والاخر ممكن بعد السنة تروح تنقش الى نقل عن الكلام لا نقش مباشرة هو وضف معاهك اما ان تضع اذنك صندوقا للزبالة كل يوحى تملأه زبالة تملأه زبالة هكذا. لا اقطع هذه الالسنة اهل الغيبة اهل الحق والغل والنميم والعيادة بالله نعم نواجه لأهل الباطن عن الحق هي اسلم طريق واقصر طريق لقطع الالسنة نعم قال رحمه الله تعالى وقال باكم بكر النبي صلى الله عليه وسلم والويت عن ربي شروري عن قتابة عن ألف عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال إذا تقرب العبد عبد بلي شبرا تقررت بليه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقررت منه بيعا وإذا أداني يمشي أبتوه هرولا هذا البور في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها ربه هذا هو الحديث القسيح الحريف من ربه هذا يكون من كلام الله لغضا ومعنى القرآن عند الله عز وجل لفظا ومعناه ولكن هناك فروق بين الحديث القدسي والقرآن منها أن الحديث القدسي يجوز الوعيت بالمعنى بالشروط المعروفة أما القرآن فلا يغبئ بالمعنى الحديث القدسي لا يتعبل بثلواته في السلاح بخلاف القرآن يتعبل بثلواته في السلاح الحديث القدسي يجوز قراءته. او مسه بغير طحارة اما القرآن فلابدو مسه بغير طهارة على الصحيح من قرار الأولماء نعم ولكنه كله من عند الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى لفظا ومعنى من عند الله جل وعلا نعم وقال باب تفسير الثورانة وكتب الله من عربية وغيرها يقال الله. وفاتوا بالتوراة من ديوه هل كنتم صادقين وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن إرقلا دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى إرقم ويا أهل الكتاب تعالى ويا كلمة سواء بيننا وبيلكم عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالإبرانية ويفسرونها بالعربية لآل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا هذا الكتاب ولا تكذبوه آمنا آمدنا الذي اجتل إلينا وانجتل إليك هذه الترجمة قال ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله بالعربية وغيرها تفسير التوراة هذا عمل وكتبها بالعربية هذه أفعال الناس يفسرونها ويكتبونها وأفعالهم هذه مضافة إليه وهم, لهم وهم لهم لها عاملون فالفأتوا بالتورات فتلوها فوظيفة التلاوة إليهم وحديث بن عباس في قصة رقم دعا لكتاب رسول الله فقرأ فقال بكتاب رسول الله أضاف الكتاب إليه صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله عبد الله ورسول الله رقم كن هذه كتابة الرسول و افعاله صلى الله عليه وسلم قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوا ثم ذكى حديثة الغيرات كان اهل الكتاب يقررها التوراة بالإبرانية فهذا عملهم يفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فهذا عملهم انا الاخ اللي حيفسر الاخو مثلا اجانب انا يفسر لهم تفسروا هذا عمل وليس بعمل كسب له يثاب عليه ودلأه كذلك أما ما يفسر إذا كان كلام الله عز وجل فهذا صفة لله سبحانه وتعالى ولذلك لا يصح أن تقرأ القرآن بغير العربية أما الدعاء يجوز أن تدعو بغير العربية وهذا يجوز ترجمة كتب السلف يجوز لكن القرآن لا يترجم أما تفسير القرآن فإنه لترجم التفسير وترجم مع مراعاة المعنى إنه بعض الناس ترجمون ترجمات خطأ يعني في قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم ترجم بعضهم فقال يعني أنتم بنطلون لهم وهم بنطلون لكم وهن بنطلون لهم التفسير يجوز ترجمة غير الكلام، الكلام من التفصيل وغيره ولكن مع مراعاة المعنى، مع مراعاة المعنى. ولذلك لا يسمح لمن يترجم إلا من نعرف عقيدته ونعرف أنه على منهج السلف وسلف أهل السنة والجماعة. أما من كان حديثاً، يعني لم يأتَ بالقدم على الطريق فلا يسمح له بالترجمة. ويليت يا إخوان الذين أسمعونا من طلاب العلم في المساجد وخوصا أنه وجد كثير من الإخوة الأعاجم وفقهم الله مجتهدون في طلب العلم يوجد في المساجد وهذا موجود في السعودية ما شاء الله سعيد طيب في مكاتب الجاليات الإسلامية وغيرها يوجد شخص يتعلم العربية ويشتهد في طلب العلم ثم يترجم للطلاب الأجانب فلا يوقف مثل هذا الدرس مثلا أو الشيخ يتكلم الشخص الثاني وترجم ولو بقي في الله في الوقت يعني شيئا في اخر ابواب لعلنا نفعل ذلك احيالي اخوة الا جانب يترجم بعد الكلام لو وجد الوقت ولكن هذا يتوب الوقت جدا نعم هذا شيء طيب وتترجم الخطب احيانا هذا موجود في بعض البلدان نعم. في <تصفيق> سنتها الله بشيد النبي صلى الله عليه وسلم في القران قال حديث مغفل المؤتمن قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مشط على المنبر ويقرئ يقرأ سوره الفتح من سوره الفتح قال فرجع فرجع بها قال لما قرأ معاذ بن يحكي الضراءة ابن مغفل وقال لولا أن, أن يجتمع الناس عليكم شرى الشعب كما رجع ابن مغفّل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم فقال المعاوية كيف كان ترجعه قال ثلاثة مراش هذا الآن كذلك العاب السابقة في إضافة أفعال العباد إليهم أنا نهد بالقرآن مع الكرام الضررة وزينا القرآن بأصواتكم المهر القرآن الذي يقرأه وتحسن قراءته هذا مع الكرام البارع من الملائكة فالقراءة هذا عمله عمل. أما المقروف هو كلام الله سفة الله وزين القرآن بأصواتكم فصوت القارئ فتزين القراءة هذا عمل عبد يتاب عليه أما هذا المزين والمقروف هو سفة الله جل وعلا وحديث الإيران ما أذنى الله بشيء ما أذنى النبي حسن الصوت القرآن ما أذنى يعني ما استمع الله الله جل وعلا يستمع لحسن الصوت بالقرآن وحسن صوته حسن صوته تحسينه للصوت هذا عمل عبد أنما ما حسن به الصوت فهو كلام الله سفة الله سبحانه وتعالى حديث عبدالله مغفل رضي الله عنه في ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأ الفتح يوم الفتح يقرأ بصورة الفتح فرجع فيها الترجيح هذا عمله ثم قرأ معاولة بن قرر يحكي في قناة مرثة له الرجع ثم قال لو أن يجتمع الناس لرجعتك ثم رجع ابن مغفر فالترجيح يجوز معناه ترتاد الحرف ترتاد الحرف للتخشع يعني يرجع الآيات يقرأها مرة بعد مرة والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مرد آية رحمة سأل الله وإلى مرة بآية عذاب استعذ بالله من عذابه ومن ناره فإذا أنت رجع الآية أكثر من مرة حتى يخشى، بدون تكلف الخشوع. يعني عرفنا في قراءة الشيخ الشريم حضرة الله سعود الشريم يقرأ الفاتحة يبكي بكاء التكلا في الفاتحة. قد لا يخطر هل أحد سمع أحد عندنا يقرأ يبكي في الفاتحة؟ حمد لله ورحمة الله وبركاته. في يكون مخلص الفاتحة. الشرير يبكي لا يستطيع يقرأ صوت الفتح إلا يعني بعد حثرة ويبكي بكاين شديدا هذا يجب على فهم القارئ لما يقرأ وتتبره عند تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى نعم آه. ثلاثة مرات آه يعني يردد يعني ترجيع التخش نعم لا اترجع اترجع لا. نعم الترجيع او الترجيع يعني نعم نعم؟, نعم لا لا, لا نسمع لله لم هذه هذا في السنة لكن الله يسمع لا لا ما أذن يعني استماع نعم وقال <تصحيح> أوله قراء ما تأثر منه. فرأى حديث عمر بن الخطاب سميته الشاعر بن حكيم يقرأ الخبر. نعم، آه. هذا اللف هنا ذكره الله. قراء ما تأثر منه. يقرأ هذا عمل. مضافة العمل إليه. ورأى حديث عمر بن الخطاب يقرأ صورة الفرقان يعني يقرأها. هذه القراء عمل. أما ما يقرأون فهذا صفة لله عز وجل نعم. وقال باب الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل من يسر لما خلق له قال من يسر مهيئ وروا حديث عمران قال خج يا رسول الله ففيما يعمل العادلون قال كل من يسر لما خلق له وحديث علي في بقية الغرق في جنازة الخبر نعم هذا ايضا هذا الباب كسابقه ولقد يصلنا القرآن للذكر يعني للقراءة وهذه القراءة العبد كل من ميسر لما خلق له يعني من العمل والعمل يضاف إليه حديث امران كل من ميسر لما خلق له كذلك قصة قد روح المؤمن وقد روح الفاجر أضاف الأفعال إليها وأنهم يثابون على أعمالهم وأن المؤمن ربي, ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد والفاجر لا يصفي أن يجيب لأنه لم يعلم فالعمل يضاف للعبد أما المعمول به إذا كان القرآن فهذا صفة لله عز وجل لا لا يقول هل jeszcze الحديث القدسي نزلاً مع القرآن ما مع القرآن وهل الوحي الا النبي؟ ظهلاً كما اوحي إليه القرآن لا الحديث القدسي من كلام الله عز وجل لغضاً ومعنى وهل النبي؟ نعم السنة هوحي كالقرآن تماما. السنة هوحي كالقرآن تماماً في احسن من في حديث المكتب المعدي كذب عند بن prote cann الا اني اوتيت القرآن ومثله معك وقالنا بين الشباب والوسطاء نعم وقال قال قام الله تعالى اخر مجيد في لوح محفوظ وصور وكتاب مفتوح فلقد هذا مكتوب في في سطور يا الكتاب جمله الكتاب وصل. لا ينخذ ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه، وقال ابن عباس يكتب الخير والشعر يحرفون يزيلون يزيلون وليس أحد يزيلوا لفظ كتاب, كتاب من كتب الله ولكنهم يحرفونهم بك يتأولونهم على غير تأويله جرازته من تلاوته واعية حافظة وتعيها تحفظها وأحيي إليه هذا القرآن وينذركم بيته يعني ألا ملكة ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير وهو يعني نبي أولئك على النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ما قد الله خطر كتب كتابا عنده قال أو قال سبقت رحمتي غضلي فهو عنده فوق العرش نعم كل ذلك في إثبات أن العبد له كسب معمم وأن الكلام كلام الله وقوله كتب الله فهذا إثبات الكتابة لله عز وجل وفي هذه الأثار إثبات الرحمة والغضب والفوقية أربع صفات لما, خلق لما قال الله والخلق كتب الكتابة وفيها إثبات الرحمة والغضب والفوقية لله عز وجل كتاب عنده يعني في السماء معنا قال باب قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون إنا كل شيء خلقناه بقدر ويقال المصورين أحيوا ما خلقتم وجعله رفنش. نعم أين هذا هذا الزيادة ما خلقتم مم. هذا ليش موجود؟ أحيان. قال من أجل من الصلاح لم يجعل البخاري غفلا بل أتبعه بقوله إن ربكم الله عن آية ورودة وهو رد تحته الحديث مدنة ولم يشارك فتح إلى ودن نفس المقرى من الصحيح فيها جعل قوله إن ربكم الله وما بعدها باب المستقيل ما هو هذا هو الظاهر أنها ليست من تبوي البخار رحمه الله <تصفح> وهذا الباب والذي بعده قال إن ربكم الله الذي خلق السماء. إلى قوله ألا له الخلق والأمر قال ابن رينة بين الله الخلق من بقوله ذلك وسمى النهد الإيمان عملا فقال أورد عبد القيس لما قال أمرنا وجمي من الأمر إذا عملناها دخلنا الجنة فورام بالإيمان والشهادة بإذن الإنسان يعمل والكلام كلام الله عز وجل بالنسبة للقراء نعم وأصحاب الصور الأذبون يقول لهم ما خلقتم احيوا ما خلقتم ففعلهم للتصاوير هذا عمل ونبه ان بعض الاخوة صار عنده يعني كساف جدا في مسألة التصوير صار يعني التصوير تلتش حتى بين الاخوة السلفيين والذين على منهج السلف بصورة غريبة بعضهم يجعل صور الابناء او بنات على الهاتف على شرشته او مثلا يعلق الصور او يجعل صورا في بيته والنبي عليه السلام والسلام له فالملائك بيتا فيه كلب ونصورة وتساهل ان اسأله في تصوير المحضرات العلمية والدروس العلمية ما انه يكفي التسجيل الصوتي، ولا داعي للتصوير قد تفتن المرأة بصورة الرجل او بجماله او ما شابه ذلك ونساء الصحابة تعلموا بدون تصوير ونساء التابعين تعلموا بدون تصوير فلا داعي للتصوير دهو تسهل جدا في مجال التصوير. نعم. نعم. نعم. نعم. صور ايه نعم. مرشحين انتخابك ماذا س. هتنكر الصور يا أخويا مجنون نعم. وقال بعده بابن إن إن ربكم الله إلى قولي أنا لهم خلق والام ألا ابن عيينة. بینا الله الخلق من الامر بقوله ذات و سم نبي صل الله عليه وسلم ایمان عملا و قال به وفد عبد القیم لنا قالوا يَا رسول الله مرنا بجمل من الامر این عملناها دخلنا الجنة فامرهم بالامان و الشهادة و لقال الصلاة فجعل ذلك كله عملا لا لا کمانسا لکم باتشورت بالا وذكر حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصفاء هذه الصور يعزمونهم الغياب فيقال لهم أحيوا ما خلقتهم حديث ابن عمر أيضا في ذلك وقال باب تراث الفادر والمناس واصوته وتلوته لا تجاوز حنادره قرر حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل مؤمن الذي يقرأ سرعان كفت الحديث حديث أبي سعيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذنبكم من خبر المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوزوا تراطيهم خالق وقال باب قول الله تعالى ونضعوا لأوازينا القصة اليوم من قيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوجل وقولهم يوجل وقال مجاهد القصص العد بالرومية ويقال والقصص مصدر المقصص وهو العادل أما القاصط فهو الجائر نعم، والمقصط من الرباعي أقصط مقصط. مقصطون، المقصطون على نابل من النور، والقاصط، وأن القاصطون فكانوا لجهنم حطب حطب من الثلاثة قصط قصت قاصط، الثلاث إذا جاء وزن اسم الفعل منها يكون على وزن فاعل قصط قاص، كتب كتب، وإذا جاء من الرباعي فتكون على وزن نعم مفعل نعم بضم أولي وكسر ما قبل الآخر واسم المفعول بضم أولي وفتح ما قبل الآخر مفعل نعم قاصد عن الفاعل والجائر وأن القاصطون فكانوا لجهنم محطماً نعم حبيث أبي ورائف عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل كلمتان حبيبتان إلى الرحمن وحبيبتان على لسان العظيم وهذا أخذ صحيح نعم يعني أخذ ذكر البخاري رحمه الله نصحيح نش... نعم ما ينفر الدات بمضمعوت الله عز وجل فقال حبيث ذلك بلاد الإله فذكر الذات باسمه ما رواه حديث ابي هريره قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة منهم في الطائف وانشد حين ارادهم الدهر ما ابالغ لعفه مسلما على أي شيء كان في الله كان لله امرائي وذلك خلاف من الذي لا على انصار الدين الممدعش فقد تداه بن حارث اخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهذا الباب ذكر الذات والنعوت وأسام الله عز وجل. وهذا الباب عقروا لثلاثة أمور: الأول ما يذكر في ذاته يعني ذات الرب سبحانه وتعالى. الثاني نعوته يعني نعوت الرب يعني صفاته. الثالث أسام الرب جمع اسم. وهذا الباب في الذات والنعوت والأسامي. ومن البنا الله يختصر ما ذكر المخالف الصحيح، وحديث خبيب، وذلك في ذات الاله فذكر الذات باسمه، فيخبر عن الله بأن له ذات، وهذا من باب الخبر، والأسماء لله تعالى نوعان، الاسم النوع الأول ما يخبر عنه من باب الخبر، كان يخبر عن الله عنه بأنه إله، وبأنه موجود، وبأنه شيء، وبأنه شخص، وبأنه صانع. هذا من باب الخبر وباب الخبر أوسع من باب الاسم إذا سبحان تقول أن من أسماء الله شخص فتقول عبد شخص أو عبد شيء أو عبد موجود هذا ليس من, صفات من أسماء الله وإنما هذا من باب الخبر عن الله ومن قال في بعض القنوات والشاشات أنه ليجز الإخبار عن الله بأنه موجود لأن كل موجود لا بد له من واجب، فهذا غلط. لأن وجودية قسمان، وجودية أولية وهذه وجودية الله عز وجل. فهو الأول سبحانه الذي ليس قبله شيء. ونوجود فعل الله عز وجل هو خلقه سبحانه وتعالى. قول في ذات الله أثبت لله عز وجل ذاتا. والحج هني في قول قبيل ولا في ما لا، احسنت في اقرار النبي عليه الصلاة والسلام لخبيره وكنت في الامس نبهني بعض الاخرى جزاو الله خيرا ان قلت أن, ان الانسان يقبل الحق ولو جاء من اهل الباطل والحج في هذا الحديث حيث في الوراء وهذا فاتني امس الحج في حديثه حديث حديث في الوراء وفي ماذا آه في اقراره صلى الله عليه وسلم في قوله صدقك وهو وهو كذو أقر على أخذ الحق منه لأن هذا المجال كان مجال تعليم ولا كان مجال دواية هم لا تعلم منه ورسول صدقه في هذا في التعليم لا يُفر عن آل الشر أو البدع البلع أما بعد الدواية فهذا أخذ الدواية عن آل البدع لا صيانة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بشروط شروط شديدة ذكر العلماء كما كم سبق الآن الاستشهاد بقول الصدقة وهو, وهو كذوب وليس بشاعل ابي هريرة رضي الله عنه لأنه ليس معصوما نعم يقبل ولكن لا يؤخذ لا يؤخذ عنها بين قبول الحق والتعلم وتعلم الحق تعلم الحق لا يكون الا من اهل الحق أنا قبول الحق فإنه يقبل من كل أحد لأن لا مقصودنا هو هو الحق نعم نعم على سبيل الخبر نعم أما على سبيل أن من اسماء الله مسعود الموجود هذا غلط نعم نعم وذكرت نعم انما قال الله صلى الله عليه وسلم بكيت لنوي على نفسي فهو طعام عند العرش على قائده وعلى العرش ان رحمتي ترغب غضب الله على نفس الرحمه فراه حديثه رسول الله الله تراني ذكرته تراني منهم الخبر وهذا الباب عقد رحمه الله لإثبات النفس لله عز وجل وهل النفس صفة لله أم بمعنى الذات قولان لأهل العلم وبعض كثير العلم يقول أن النفس معنى الذات وبعض يقول أنها صفة صفة لله عز وجل نعم من هو أي حديث؟ <تصفيق> متنوع متنوع في هذا بين العلماء. <تصفيق> وقال باب قال الله تعالى كل شيء هلك إلا وجهه. روى عن جاب بن قال لما نزل كتابه. هو القادم على أن يبعث عليكم عذابا من خلقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجه فقال أو من تحت أرسلكم قال النبي أعوذ بوجهي قال أو يذبتكم شيئا فقال النبي هيت هذا الحديث أقرار البخاري رحمه الله يتبع صفت الوجه. الوجه كل شيء هالك إلا وجه نعم وقال ما قر الله تعالى وليسمع عليه وايضا في الحديث لو كشف الحجاب عن عن وجهه لا احرقت شمحات وجهه من <تصفيق> تاه <تصفيق> بصره هذا كله في إثبات الوجه لله عز وجل نعم بالقوله تعالى قول الله تعالى وليسمع عليه فغذ وقوله تجري بعينه وراء حديث عن عبد الله نعم تغذى هذا البقاري نسخة اللي معاك فيها نسخة اللي معاك فيها استرحت اقرأ اقرأتان بقوله باب نفس النسخة كل النسخة فيها انا في الشامله باب قال الله تعالى ولا تصنعوا العين شفتوا غزه ها راح يجيب لنا عبد الله قاضي ذكر ذكر التجار عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يبقى عليكم والله اللهم صلنا على شيخنا على مشايخه ابن وفادهم قول الله ولتصنع على عيني تغطى وقوله تجري بأعيننا وراحة فنه عن عبد الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس براعة وإن بيديه عينينا عينه وحديث الله وسلم الله ليس عن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد هذا الباب اقره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه لإثبات صفة العينين لله عز وجل قوله رحمه الله واشهد واشهر بيده الى عينه هذا من باب تحقيق الصفة وليس من باب التشبيه بين الخالق والمخلوق وجاء مثل ذلك عنه في سنة نبي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى, إلى سمعه او الى اذنه عليه الصلاة والسلام هذا ليس من باب التشبيه وانما هو من باب تحقيق, تحقيق الصفة ومن فرض الله عز وجل على عباده أن جعل للدجال علامة يعرفه بها أهل الإيمان والدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان في زمان المهدي يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعى ربوبية والعياذ بالله وعلامة النقص عليه ظاهرة فكيف يكون ربنا هو معيب في نفسه <تصفيق> لا يستطيع أن يزيل عيب عن نفسه ويعوى عينه، فعينه كأنها عينبة طافية ممسوح العين اليمنى فالذي لا يستطيع أن يزيل عيب نفسه يستطيع أن يخلق ويحي ويميت ولذلك مع أنه يضرب الرجل والشاب ويمشي بين جزئيه فالمؤمنون يقولون مزددنا فيك إلا يقينا أنت الأعوال الخذاب ولست الرب وأهل الإيمان لا تؤثر فيهم الفتن ولو كانت عدد أمواج البحر وعلمات أهل الحق وأهل العلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في صفات العالم أنه لا تؤثر فيه الفتن ولو كانت عدد أمواج البحر لا تؤثر فيه الفتن ولو كانت عدد أمواج البحر عالم الحق وعالم السنة وعالم الهدى فهذا الجنة كتب كتبناه كفارا في الوكالة وهذا لا يراها إلا المؤمن ومعه جنة ونار وذكر النبي عليه الصلاة والسلام سفاته في حديث النواس بن سمعان عند مسلم أفراد مسلم رحمه الله وحديث طويل وهو من بني آدم كما ذكرت يأكل ويشرب ويبول وتعوض مثل الناس ومع ذلك يداء الربوبية نعوذ بالله من زيال القلوب وبعض من الناس على الاسف بل بعض الاسلاميين بل بعض الجماعات المنسوبة الى السنة ونصرة السنة بعضهم ينكر المسيح الدجال هذا غلط هذا خطأ ينكر بعض الأمور الغيبية الدجال والمهدي وهذا خطأ لا يجوز فالنبي عليه الصلاة كان يستعيذ بالله من الدجال في كل صلاة اللهم من عذاب جهنم من عذاب الخب ومن فتنة المحيا ومن شر فتنة المسيح الدجال فهل يستعيذ الرسول عليه السلام من شيء لا يمكن وقوعه كان هذا يعني كلها متاس حقلانية لا يمكن وإلا هذا صار ضربة صار ضرب من العبث أن يستعيذ من شيء لا يمكن وجوده نعم إذا أنكره رداً للنصوص وقيمة عليه الحجة فإنه يكفر, يكفر بذلك أما إذا أنكره لجهله أو تأويله للنصوص تأويلاً سائغاً وإذا طبعاً ليوكى أن يكون السائغاً هذه تندخلت عليه فهذا لا يكفر نعم اللي نعم وهم النبي لو قال وهم النبي كفر أن حتى النبي ما قال وعمى النبي لا حول ولا أخوته إلا بالله نعم يجوز ليست قص بالرسول لكن قد يقال في وجود الله بالعلم ما يقال في في, في وسط الطغام والجهال لذلك في خطبة الرجل الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد فالنبي عليه السلام ذنب ذلك فلا فلا يعني يعطى بينهما هكذا انك الخطبة يحضرها الجهال ويحضرها طغام الناس واللعاع قد يفهموا المساواة بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين الرب جل وعلا قال بئس الخطيب أنت <تصفيق> وقال بابا هو الله الخالق البارئ روى حديث عندي سعيدا خضر الدباعات سبحان الله الدجال بعض الناس يعتبرون فيتبع بسبعون أنف من اليهود على رؤوسهم الطيالسة من أهل إيران هذه الدولة الكافرة والمجرمة لتحارب الإسلام ليلة نهار خبّحها الله إيران أن الخبثاء وهذا الدجار يسمعهم الناس يعلمون أنه كذاب لكن يقولون نعيش عيشة الغريدة لأنه يبطل الناس ناس الله سبحانه الله الناس يركب النوجة على حسب العيشة لكانت العيشة حسنة لأمانا نتكلم بالبطر من أجل أن يملأ بطنه ومن أجل أن يملأ جيبه بالأموال والعياذ بالله إذا قابل المال قال ما أراده منه الذي أعطاه المال والعياذ بالله لذي كان يا جماعة من الثلاث أخذ الصرح من الأمراء والحكام وبعضهم أخذ فيقال في من رفض هذا خشى على نفسه أن تؤثر على فتواه ومن أخذ لم يخشى على نفسه نعم. <ترجم> هذا <ترجم> <كميح> الحديث أبي سعيد الخضر. نعم نثبت عليه لا. أما وقد وقد وقد ذكر الله تجري بأعيننا جمع ولتصنع على عيني إفراد. ااا إن وإن ربكم ليس بأعور. والله جل وعلا له عينان فقط سبحانه وتعالى. عينان ذنب التعظيم نعم. قد أروا حديثوا بسعينا وخذروا في عزوة بن المستلق انهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحمل فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العز فقال ما عليكم الا لا تفعلوا فإن الله قد كتب منه وخالق إلى يوم القيامة وقال مجاهد عن قزعة سألت أبا سعيد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست نفس مخلوق إلا الله خالقها هذا الباب في إثبات أسماء الله الإسم الأول الله اسم الجلال هو أعرف المعارف ولا يسمى به غيره سبحانه فهو الإله المعبود الذي توليه القلوب محبة وإجلل وتعظيمة وإسم الخالق والبارئ من أسماء الله جل وعلا واسمه يشتمل على صفة فاسماء الله عز وجل ليست جامدة وانما هي مشتقة <تصفيق> وليس معنى ان الاسماء مشتقة لبعض الافبياء فهم ان الاسماء مشتقة يعني يشتق لله عز وجل صفات من من اسماء لم يرد بها النص اعفا اسماء من صفاته لم يرد بها النص وهذا خلط اسماء الله توقفية وصفاته توقفية سبحانه وتعالى لا يزال فيها ولا ينقص منها وإنما هذا قول الكرامية وبعض أهل البلع اشتقاء اسماء لله عز وجل صفاته هذا قوله الكرامية من ما عرفت اللجنة الدائمة <تصفيق> وقال ابو قر الله تعالى لما خلقت بيدي قال حدثني معاذ بن فضالة قال حدثنا أنبأنا هشام عن قتادة عن أنس أننا هي صلى الله وسلم قال يجمع المؤمنون يوم القيامة كذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى أما ترى أما ترى الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربك وذكر الخبر بطوله إلى قوله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره ثم ما يزن من الخير فره قال وحدثنا أبو اليمان أنبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرض عن أبي وراء وترمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا الله من انا آل يغيب عن نفقه صحا الليل والنهار وقال ورعيت من انفق من خلق السماوات والارض من خلق السماوات السماء والارض فانه لم يخلق السمااء من خلق السماء والارض انه لم يغض ما في يده يغض ما في يده وكان يرفع على الماء لانه لم يغض يعني يغض فإنه لم يغض ما في يده وكان يرفع على الماء وفي الأخرى الاخرى الميزان يغض نار بعض سبحانه وتعالى قال حدثني عمي بن يحيى عن عبيب الله عن نهب عنه عمر رضي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم قيامة الأرض وتكون السموات اليمين يقول أنا الملك قال وحداء وأنبأنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سبيان حتى بني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله إن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والارضين على اسبع والجبال على اسبع والشجر على اسبع والخلائق على اسبع ثم يقول انا الملك فضحك رسول الله صلى الله وسلم حتى بلك نهاجه ثم قرأ ان قدر الله حق قدره وبلمذ اخر وضحك تعجبا وتصديقا لنا هذا الباب اعطره الناس بخير الله في <تصفيق> اثبات اليدين والاصابع لله عز وجل وقد أنكر ذلك المفتدعة من الجهمية والمؤتزلة والأشعارة والأشعار قال المراد بالإعين النعمة والقدرة كما يقال بقدرتي أي بنعمتي فيقال هل لله نعمتين فقط والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله فهل بنعنا من نعمتان فقط؟ وأما خلود تعالى أو لما يرو أن خلقنا لهم مما عملت أيلينا أنعاما، فليس ليس هذا في إثبات صفة اليد، لأن الأيدي لأنه جمع الأيدي وأضاء وضيف إلى ضمير الجمع. فاليد هنا بمعنى القدرة أيدينا وأيد جمع يد يعني قدرة وأيدي جمع يد يعني اليد المعروفة الحقيقية في حديث المسعود على قول الحق لما جاء حديث عبيد عبيد السلماني ويروى عن عبد الله بن مسعود جاء اليهود اخبر الرسول السلام ان الله يمسك السماوات على اصبح الحديث قبله حساب بن عمر ان الله يقبض يوم القيامة الارض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول انا الملك سبحانه وتعالى الارض كلها يقبضها الله عز وجل يوم القيامة والسماوات يطويها الله كطي السجد للكتب كما قال سبحانه يوم نطو السماء كطي السجد للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين فالله لا يعجزه شيء السموات السب ما بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام وكتفوا وسمك كل سماء مسيرة خمسمائة عام هذه السموات السب يخبضها الله عز وجل بيمينه ويهزهن هزا ويطوي ويطويها بيمينه ويقبض الأرض باليد الأخرى ويقول أنا الملك سبحانه وتعالى ويهزه هزا جل وعلا هذا على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى وهذا في إثبات صفة القبض وإثبات صفة الطيح وكلا تكون باليد وليس بالنعمة ليس بالنعمة وإنما تكون باليد هذا كله في إثبات صفة اليد لله عز وجل وحديث المسعود حديث عبيل السلماني وحال اليهود تريد على قبول الحق ممن جاء وكما أسلفت أن قبول الحق غير طلب الحق النبي عليه الصلاة والسلام ضحك تعجبا وتصديقا لليهودي وهذا يدل على الإنسان يقبل الحق ولو كان من العدو إذا جاءك الحق ولو لا بد أن نتربى على ذلك أيها الإخوة ويؤصل ذلك في قلوبنا وأعمالنا قبول الحق ممن جاء وحيثما جاء فنحن نرجو نتمنى نرجو الله أتمنى لهؤلاء الذين خالفوا السنة أن يعودوا إليه وأن يؤهوا للسنة هل الله عليهم بظاهر الغيب أن يهديهم الله وأن يشعر صدرهم الحق؟ نعم وهذه المسألة متعلقة بمباحث كثيرة هل لله عز وجل يدان أم كلتا هما يمين أم شمال ويمين ومسألة عدد الأصابع وكل ذلك هذه المسألة تكلمنا فيها فلا نعيد الخلاف فيها نعم لأنه رواية مسلم والأراضين بشماله فهل تثبت الشمال لله عز وجل أم لا تثبت؟ سبق الكلام في هذا ولا أظن, أظن أكثركم حضر الدورات السادق ها؟ ما أرجع عليها؟ هل تثبت هل الله عز وجل يد اليمين ويد الشمال؟ لأنه في الصيحين قال النبي صلى باليد الأخرى وقال عليه السلام وَكِلْتَ يَدْيْهِ يَمِينَ وَكِلْتَ يَدَيَ رَبِّي يَمِينَ وفي صريح مسلم بشماله فهل تثبت الشمال لله عز وجل قال بعض الرماء لا للحديث وَكِلْتَ يَدَيْهِ يَمِينَ طيب ماذا نفعل في مسلم قال أنها رواية شاذة لأن ما في الصيحين إذا خلفوا وما في أحدهما يحكم عليه بالشدود. وهذا مسلك سلكه بعض العلماء ولكن هذا المسلك والله أعلم مسلك ضعيف فمتى صح الحديث يوم كان في الصيحيين أم في غيرهما فإنه يجب الحمل به لا سيما إذا كان هناك أنه إذا ولا لا كان هناك سبيل للجمع بين النصوص والسبيل موجود فقال بعض العلماء كلتا يديه يمين في المن والعطاء وبشماله هذا من حيث الجهة. وليس فيها عجز ولا نقص وهذا اختيار شيخنا واختيار للمجد محمد عبد الوهاب واختيار جماع من العلم ومن أنكر ذلك ابن خزيمة قال كلتا يديه يمين وجماع من العلم والأظهر الله تعالى أعلم إثبات ذلك لله عز وجل طالما أن هناك سبيل إلى ذلك ورد في بعض النصوص إلى ست أصابع قال شيخنا والأظهر أن خمسة أصابها <تصفيق> والأنامل أيضا ثابتة لله عز وجل حتى أحسست برض أنامله بين ثديي والكف ثابت لله عز وجل كما في البخاري أن العبد إذا تصدق فأول ما تقع في تقع في في كف الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه فهذا يدل كله على إثبات اليد والطي والطي والبسط والقبض إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتم سير النهار ويبسط يده بالنهار ليتم سيره حتى كل عشان المغرب كل هذه النصوص تأويل أبو زكريا النور رحمه الله غفر له في شرح الرسول مسلم الله قبض والبسط والطي واليد كل هذا هذا خطأ قد تتبعت رحمه الله في كتاب سمعت تعليقات الجياد على على على النووي في الصفات في صفات الله في شخص يوسف الحجاج نطبع قريبا ان شاء الله وهو على طول الخط رحمه الله في سائر الصفات يتأول رحمه خلاف حجر في الفاتح لأنه تارة يتأول وتارة يقول مقاود أهل السنة ذلك ابن الجوزي أبو الفرج في تفسير في صيد الخاطر يتخبط في الصفات أما النور على طول الخط بأول الصفات حتى لما أثبت الرؤية في باب الرؤية من صحيح المسلم ساقى دلة عظيمة من الكتاب والسنة على إثبات الرؤية ولكن في النهاية قال ولكن مهو يرى في غيري في غير جهة وهذا تماما هو قول الأشائرة فقالوا أن الرؤية رؤيت معنى وإدراك وليست رؤية البصر هذا باطل لأن رؤية المعنى والإدراك تؤدي إلى إلى نفي رؤية. أما على السنة فيقولنا رؤية رؤية حقيقية بعينه الوجه والرأس وجه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والنظر في القرآن والسنة إذا تعد إذا تعود إلى فإنها يفيد رؤية الوجه كما سألت على رؤية التفصيل في هذه المسألة معنى السؤال. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله تعالى قال عبد الله عن عبد الملك لا شخص أغير من الله الحديث وقال باب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله في الباب السابق لا شخص أغير من الله ذكر البخاري تعليقا وذكر الإمام مسلم في صحيحه والشخص من باب الخبر يخبر عن الله عز وجل بشخص ويخبر عن الله سبحانه وتعالى بشيء، ولكن ليس هذا اسم لله عز وجل. كما في الخبر، شخص شيء ورد في السنة نثبته، إذا ما رف في السنة لا نثبته. نعم. نعم. قال وقال باب قل كل شيء أكبر شهادة قل الله وسم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا. وهو صفة من صفات الله عز وجل. وقال كل شيء هادكم إلا وجبة. قال عبدان عبد الله بن يوسف. قال عبدان مالك عن أبي حازم عن سه النساج قال النبي صلى الله عليه وسلم من رجل أمعك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سمعها. كل هذا من باب الخبر عن الله عزوجل بيه شيء هذا من باب الخبر وليس من باب الاسم. نعم. وقال باب وكان عرشه على الماء هو رب العرش العظيم. وقال أبو علي استوى إلى السماء ارتفع فصورهم خلقهم. وقال مجاهد استوى على على العرش. وقال ابن عباس المجيد الكريم. والودود الحبيب يقال حميد المزيد كأنه فعيل من نازد محمود من حميد وحديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الله لم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وخلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء الخضر قال وإنبعنا عايش من الولي قال حدثنا وكيع عن أهنش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي بر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالي تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش هذا الماء في إثبات العرش وهو سقف المخلوقات ومخلوق عظيم جعل الله عز وجل كالقبة للعالم استوى ربنا تبارك وتعالى استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه والعرش على الماء يعني تحته الماء والجنة سقفها عرش الرحمن قال سبحانه وكان عرشه على الماء العرش على الماء كيف ذلك؟ يكون العرش سقف الجنة وسقف الماء كيف؟ كيف الجمع بينهما؟ في الحديث أن الجنة سقف والعرش والآية دلت على أن العرش على الماء في يقال أن العرش واسع طرف منه على الماء وطرف منه سقف للجنة والعرش مقبل على العالم على هيئة القبة قوله كان عرشه في إثبات عرش الرحمن وأنه على الماء وهو رب العرش العظيم وهو الرب سبحانه وتعالى في إثبات غبوبية لله رب العرش العظيم وصف العرش بأنه عظيم ووصف بأنه مجيد ذو العرش المجيد على قراءة وعلى قراءتنا نحن قراءة حفص ذو العرش المجيد فيكون المجيد المقصود بها الله وهو العرش المجيد على قراءة متواترة فالقراءات تكون صفة لي للعرش فهو عرش مجيد عرش عظيم له بنا تبعك وتعالى وستقى حديث الوليد عن أبي ذر سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس قال مستقر تحت العرش كما سبقت نعم باب قربت الله تعالى وهي العين الناظره الى ربه ناظره قال حدثنا عمرو بن عاون عن خالد بن عن اسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مغرب ليله قال إنكم ستران ربك كما ترون القمر لا ترون من غير ظياته فإذا صفات ملته اللب على صلاة قبة الشمس وصلاة قبل قبة غروب الشمس هلال فساق لهم صلاة طرو صلاة ورأى حديث أبي هريرة أن الناس قال يا رسول الله فلنرى ربنا وسيق الحديث لقوله وفيه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم ثم ذكر الحديث إلى قوله فيبحك الله منهم إذا ضهرك منه قال له أدخل أدخل الجنه قال أبان عبد العزيز بن عبد الله أبان إبراهيم بن سالعن بن عن, عن عطاء عطا ابن يزيد الليفي عن أبي هريرة فإن الناس قال وانبان ياحي بن بكيه ابان الليفي عن خالد ابن يزيد عن سعيد ابن أبي هلال عن, يز... عن, زيد... عن عطاء يسار عن ابي سعيد الخدري كثير بن <تصفيق> <السور تصفيق> بكير بكير نعم هكذا عندك بكير بكير نعم قلنا يا رسول الله هل ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس إذا كانت صحوا قلنا لا قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ مساق الحديث في الذين الجبار فيقول انا ربكم فيقولون انت ربنا فلا يكلمه إلا الانبياء فيقول هل بينكم وبينه ايه تعرفونها ايه تعرفونها فيقولون لا فيكشف عن فيكشف عن ساقيه فيسجد له كل مؤمن وذكر رب كل المؤمن، وذكره بقوله، وقال حجاج ابن منان أنبأ همام بن يحيى، أنبأ أهيمه بن يحيى، أنبأ قتادة عن أنث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة، وذكر الحديث، قال باتوني، فاستن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقاطع زيد. إلى أن قال فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأستاذن على, في على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا وذكرك الأول ثم قال أعود الثالثة فأستاذن على ربي في داره فيؤذن لي فإذا رأيته وقعت ساجدا الحديث ثم تلها هذه الآية عسى عسى أن ربك المقام المحمودة قال وهذا المقام المحمود الذي وعى له نبيكم عليه السلام وعى نبيكم عليه السلام قال وأنبأنا عبد الله بن صالب بن إبراهيم قال حدثني عني أنبأنا عن صالحا بن شهاد حدثني أنسو. إذن مالك إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسع إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله له فإني على الحوض. وروا حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذن من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد الحديث إذا قولي أنت الحق ووعدك الحق ونقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق قال عندنا يوسف بن موسى عندنا أبو أسامة حتى أفن أعمش عن خيثنا عن عديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب ولا حجاب يحوال يحجبه. قال أبان علي بن عبد الله أبان عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران عن أبي بكر ابن عبد الله بن عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما أنيتهما وما فيهما وما بين القمر وبين أي ينظر إلى ربهم إلا رداء الكبرياء الكبر على وجه في جنة عاد. وحديث عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اختطع مال مرئي مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه عبان وحديث عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله رجل حلف على سنعة لقد أعطي بها أكثر من معاطة الحديث ورأى حديثه بفترة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدارك يأتي ومخلق الله السماوات والأرض الحديث هذا الباب عقده في اليوم رحمه الله لإثبات رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة والرؤية والرؤية من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدعة الرؤية والكلام والاستواء ما لنا سلسلة تيس؟ نعم. فعقد رحمة الله تعالى لإثبات الرؤية ويصف الشد النزاع فيها بين أهل السنة والنطرية. فمن أثبتها فهو من أهل السنة ومن نفاها فهو من أهل البدعة. من نفى الرؤية فهو من أهل الهوى والبدعة. نعم. ان شاء الله على النظر نجد الاخوة قصة النراحة ان شاء الله قبل العصر ان شاء الله <تصفيق> حياته ان شاء الله نعم, <تصفيق> نعم. <تصفيق> اللي خالف في الربية وهمتده اختلفوا فيها ما معنى اختلفهم اللي يخالف يعني ها تقصد المسألة اخرى رحلاتك ان شاء الله نعم. فعقد المخابة عن هذا الباب لإثبات رؤية المؤنين ربهم في الجنة وهذا أجمع عليه السلف وثبت بالكتاب والسنة والإجمع أما الكتاب فقال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والنظر في القرآن إذا عدي بإله فإنه يفيد رؤية الوجه والرأس وإذا عدي بفيه فإنه يفيد التأمل والتفكر كما في قول الله جل وعلا ينظروا في ملكوت السماوات والأرض يعني يتأملوا ويتدبر وأيضا النظر يأتي في القرآن ويراد به الانتظار كما قال الله تعالى عن المنافقين انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرونا وفالنظر هنا عدي به بعلان عفوا بإلان فإنه يفيد رؤية الوجه وجوه اليومئذا الناظرة الى ربها ناظرة حديث جليل بن الله البجري هو حديث متواتر. رواه ثلاثون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام والسلام انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البتر لا تضامون في رؤيته في رواه تضامون في رؤيته لا يتزاحن بعضكم بعضا على رؤية الله أن المبتدع قال كيف يرى الناس جميع المؤمنون جميعهم, جميعهم ربهم في الجنة يتزاحمون فيقال أن هذا في حق المخلوق يمكن فكل من طلع عليه القمر ولا ما يرونه من يبصر منهم يرى. وهل يتزاحمون على وجهة القمر لا يتزاحمون وهذا في حق مخلوق صخير فلئن كان كف ربك جل وعلا ويده تطوى بها السماوات السبع، وسمك السماء خمسمائة عام وما بين السماءين مسيرة خمسمائة عام يطويها الله عز وجل لك طي السجل للكتب ويهزها هزا ويقول انا الملك كل وبي معاني لابد ان تنقرح في قلبك فاذا خلق الارض من ناصر لك على الحق هثبت عليه وياك أنت تزحزح، فإن خدلك الخادلون وخالفك المخالفون فإن الله ناصرك. رأيت هذه العظماء السماوات السبع كخردلة في فلاح، واحد رمش لا قيمة له في صحراء لا شيء في كف الرحمن جل وعلا، والأراضين السبع. يجعلها الله عز في اليد الأخرى ويهزهن هزا ويقول أن الملك سبحانه بالحمد ولئن كان جبريل عليه السلام خلق من خلق الله ملك من ملائكة الله وليس في السماء موضع أربع عصابع إلا وفيه ملك ساجد لله عز وجل والبيت المعمور يدخله كل يوكا سبعون ألفا ثم لا يعودون إليه سبعون ألف ملك كل يوم ثم لا يعودون إليه وبحيان الكعبة ولك محتقون من العلم يعني مقابل للكعبة في السماء السابعة وليس موضع أربع صابة إلا فيه ملك ساجد مع هذه القوة العظمة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بل إذا نزع عليهم كلام ربنا يسحقون من أرض شيء. هذه العظمة وهذا الجبروت لربنا سبحانه وتعالى وهذه القوة لله عز وجل تنشك العبد اقبال على الحق ونصرة للحق غير مبالب لما يصيبه في سبيل نصرة الحق يتأمل هذه المعاني لله عز وجل فحديث الرؤيا متواترة وثبتت بالقرآن يقول الله جل وعلا في سورة يونس للذين احسنوا الحسن وزيادة في صحيح مسلم عليه أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم فهذه آية وهذا حديث فهل يصح أن ينكر ذلك أحد وأجمع العلماء ونقل ذلك غير واحد من العلم ألا على وقوة الرؤية بل أعظم نعيم أهل الجنة مطلقا هو النظر إلى وجه الله الكريم فيقول الله جل وعلا يا عبادي إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه يقولون يا ربنا لم تبيض وجوهنا وتدخلنا للجنة فيكشف الحجاب عن وجه الكريم العظيم جل وعلا فلا يرون شيئا أعظم من رؤيتهم لوجه ربهم الكريم سبحانه لأنهم آمنوا بالله على أما في الدنيا فيمكن يمكن أن يقع الإنسان أن يرى ربه يخطة أبدا في الدنيا وموسى عليه السلام قال رب ألني أنظر إليه قال تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل تجلي جعله تكى وخر موسى صيقا فلما أفق قال سبحانك تبدو إليك فرؤية الله عزوجل غير مكتوب في الدنيا أبدا. يقول الله جل وعلا: وما كان للبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يُرسل رسولا فيُحيى بإذنه ما يشاء. وأما قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى. فالمقصود رؤية جبريل وليس رؤية الله سبحانه وتعالى. قدر النبي عليه الصلاة والسلام في السور التي خلقه الله عليها مرتين. في اول بيثة وليلة المعراج ولو ستمائة جناح كل جناح منها يسد الأفق هذا ملك واحد من ملائكة الله كل جناح منها يسد الأفق لما تمردت قرى النطية على امر الله قوم الروط عليه السلام ضربها جبرايل بجناح من اجنعته فقلبها على اهلها وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى لذلك انت تحارب على السنة ولا تدري ما اين يتأتيك النصرة لا تدري بل تطلب بالمناقش اذا صدقت في النصرة الحق واذا اتبعت الحق غير مبال في نصرته لمن يصيبك ما يصيبك من يصيبك ولذلك نحن في هذا المنهج اذا تركه اقرب قريب عديناه في الله واذا التدنا ابعد بعيد احببناه في الله نحن نحب ويقولون من عاجل من أقاصر أرض من أمريكا ومن فرنسا ومن روسيا ومن ألمانيا ومن السنغال وغيرها بلاد الإسلامية وبأحب إلينا ممن نعيش بين أظهرنا لأننا لا نوالي إلا في الله ولا نعادي إلا في الله وهكذا يجب أن يكون من أو ثقور الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعالاة في الفاد منهج عادنا فيه أقرب قريب ولكن ديانة لله عز وجل ولا يمكن نتنازل عنه يومًا ولو طارت الرؤوس ولو أريقت الدماء من أجله لا يمكن نتنازل عنه لأنه الحق لأنه دين الله ودين محمد بن عبد الله ودين أبذكر ورين التامعين من بعد ورين أحمد والمالك حمل ومالك الشافي وسفيان وغيرهم من أهل العلم والفاطل ف... روية الله عز وجل في ذلك كثيرة جدا من عقب الله جل وعلا ولدينا مزيد قيل هو المضر إلى وجه الله الكريم وأما مسألة روية النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة المعراج فقد وقع بين السلف في ذلك فابن عباس يثبت وعيشة في. قل رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله رأى ربه فقد أعظم على الله الفئة في صيح المسلم حديث أليس الثاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا وفي رواية نور أن أرا الصوفية يسقطون الهمزة من أعلى إلى أسفل تصير نور إني أرا بدلا من استبعاد الغئب فإنهم يؤكدون نور انا اراه لا يمكن استبعاد نور اني اراه تأكيدا لا هكذا بالبطحة اما ان يعمدوا الى لفظ النص فيغيروه وإلى ان يكن لهم حيلة باللفظ لجوا الى المعنى فتأولوا اما ان يغيروا لفظ النص النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول عليه الصلاة والسلام كما بصيحة مسلم يقول وان ضرب ظهرك واخذ من الحديث من من الصحابة؟ لا ليس حديث مبادة؟ لا ليس مبادة؟ فيقول واحدهم هذا حديث قال عنه النووي أنه حديث مرسل وفي نفس السطر في نفس السطر ليس بعيدا ولكن له طريقان يتقوى بهما فأخذ قولة النووي في شرح الطريقة مسلم وهو حديث مرسل وطرح قوله وله طريقان يتقوى بهما وقع في اشكال اول وهو طعن الناس في بصيح مسلم مرس لان المرسى من اقسام ارطائف الامر الثاني انه كذب على النووي فالنووي قال بعد هذا مباشرة فسبحان الله لماذا تنكر هذا اذكره ان كان لك عليه نقد انتقته واذا تقول احدهم ما. احدهم لانه ليس اثنان كثيرون لا كثرهم الله قال عبدهم يقول أن وهذا قول الجمهور وهذا قول الجمهور ولما ذكر القتبي ذل قال وهذا قول الجمهور من الخوارج والمؤتزلة فإذا سمعت ذلك فمتى ما هذا قول الجمهور أهل السنة أو أهل الفقه أو أهل الحديث فهذا لا شك أنه من التلبيس على الناس طرودا كذب على الناوي واخرى ترى على القرطبي صاحب المسند على صحيح مسلم وهلمه جرى لا بد ان تسمع لذلك لا تجد مبتدعا الا كذابا لازم يكذب وإلا كيف يروج بضاعاتهم المزجاه الا بالكذب والتدليس ف... فلا صح القول بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة بمسألة اختلافهم في رؤية النبي ليلة المراج لما لأن الذي يخالف في الأصل المسألة وهي الرؤية في رؤية ابن الله في الجنة هذا مبتدع عند جميع أهل السنة أما مسألة رؤية النبي ربه الخلاف فيها نشأ عن تأويل النص وفهم النص يعني في نص موجود فتأوله بعضهم كابن عباس وبعضهم جمع بين قول عائشة وابن عباس بأن ابن عباس يقصد عيني القلب وعائشة تقصد عيني الوجه والرأس كمان فهذه مسألة متفرعة عن الأصل أما الخلاف في مسألة عقدية أصولية هذا لم يقع ولو ملغة واحدة بين السلم والعديد أن بعض مرسي يقول أن حتى الأنبياء اختلفوا في العقيدة ألا كمان الأنبياء بل قال حتى الملائكة اختلوا في العقيدة ألا إزاي يقول روى الشيخان الحديثي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسأله قال كان في من كان قبلكم وجل قاتل تسعة من نفسه فسأل عن عالم أهل الأرض أراد أن يتوب فذل على رجل عالم فهتاه فقال هل من توه قال لا. عفوا فذل على راهب فهتاه جاهد يا أبو الله عالم جاهد فقال عندي من كوبك قال لا. فقتلوا فكمل به الماء وهذا حليم والله بكل من يفتي غير العلم. أن ذلك مع الأمر والحكام وهذه جزاء كوب غيره فقتلوا فكمل به الماء ثم سأل عن عالم أهل الأرض فدل على رجل عالم النبي وصعب انه عاني. فقال هل من توبك قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها قوما الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها عرض سوء فانطلق وفي الطريق اتاه ملك الموت يعني ليقبض روحه فاختصلت فيه ملائكة الرحمة يعني اختلفوا وملائكة العذاب ايهم يقبض روحه وهذا هو خلاف الأنبياء. الملائكة في العقدة أن مختلف من يقبض الروح هذا الرجل التأكد هل هذا خلاف في العقيدة هل هذا خلاف في العقيدة وهل يمكن أن يفهمه الإنسان بأنه خلافهم في العقيدة قالت ملائكة الرحمة جاء مقبلا بقلبه إلى الله تعالى نحن أولى بقبض الروح باخذ الروح الذي يقبض الأرواح منك الموت. ويبعى عند الملائكة الرحمة وقال ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط واذا لملك في صورة آدمي على صورة فجعله فجعلوه بنامين حكما فقال قيسه ما بين الارضين فكان اقرب الارضة اراضها بشبر واحد فقبلته ملائكة الرحمة هذا هو خلاف الملائكة في العقيدة ولست ادري كيف اختلف الانبياء في العقيدة على ما اجتمعوا لكان اختلفوا في العقيدة اجل اجتمعوا على ماذا على اي شيء اشتغل والنبي عليه السلام يقول في الصحيح نحن معاشر الانبياء اخوة لعلات امهاتهم شتى ودينهم الله لما دخل الاسلام قال ان واحد بس ومن يبتغي غير الاسلام دين اما الشرائع فقال سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة فالدين واحد التوحيد عند الانبياء جميعا لم ينسخ من شريعة لشريعة بخلاف بعض الأحكام الأخرى تنسخ لكل جعلنا منكم شرعة هاد من ها شرعة أما التوحيد فإنه ثابت من لجم آدم ونوح إلى نبينا عليه السلام لم ينسخ من شريعة الأخرى وإذا كان الصحابة في العقيدة فعلى اجتمعوا قد قال الله لو أنفقت في الأرض جميعا ما أنفت بين قلوبهم ولكن الله أنف بينهم على ماذا على العقيدة على فروع الشريعة على العقيدة نشك وأزيدكم أن هذا ليس كلامي وإنما هو كلام اللجنة الدائمة بدأسة سماحة الشيخ عبدالعيس بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ في المجلد الأول من المجموعة الثانية فتاوى اللجنة ستة الاولى المجموعة الأولى والمجموعة الثانية خرج من ستة مجلدات في المجلد الأول المجلد الأول فتوى هل ثلاث الصحابة في العقل بدليل مسألة الرؤية وكلام وسماع الأموات وذكر مسألة أخرى آه وهي العذاب يقع على الروح والدسط أم على الروح فقط الجسد فقط؟ فأجتانت الإجابة لم يقع اختلاف بين الصحابة في العقيدة صفحة 8 عشر صفحة 8 عشر في مجالب الأول بواحد في المجموعة الثانية على 28 نعم وقول تأتيه الله في صورته التي يعرفون فيه إثبات الصورة لله عز وجل وهذا هذا هذه هذا الآية السنة ما أنكر ابن خزيمة في كتاب التوحيد وقوله خطأ رحمه الله ورد عليه الأئمة ورد عليه الأئمة في كتاب التوحيد ولم يبدعه لأن أصله سلفية ولا يزال يدعو الى السنة فكونا يخطئ في مسألة ولو أصولية وحذرون من قوله جدا ولكن لا يبدعونه فالصورة هو قد تكلم شيخ الاسلام المتهمية رحمه الله في كتابه العظيم الجميل جدا نقد التقديس التقديس كتاب الرازي فخر الدين الرازي صاحب مفاتيح الغيب المعتزل الجلب عدى على شيخ الاسلام في كتاب نقد التقديس قد طبع شيخنا في عشر مجلدات وتكلم في حديث الصورة ورد على ابن خزينة وردا عظيما شيخ رسالة اليمية وعطال النفس في ذلك وقد طبع هذا الكتاب لله الحمد منها ف وأيضا في هذه الأثامة الساقة المصنف رحمه الله تعالى إثبات اسم الله الحق فمن أسماء الله عز وجل الحق أنت الحق فالرؤية ثابتة واسم الله الحق ثابت الله عز جن. لقي الله وهو عليه غضبان في إثبات صفة الغضب لله عز وجل نعم والله أهلا بها اللي يتعي هذا يأتي بها لا, لا أعلم ذلك أبدا نعم ولا رحمه الله تعالى و... ولا يكلم لا ولا يكلمهم الله في إثبات الكلام لأن هؤلاء لا يكلمهم و يكلمهم كعيا في يوم خلق السماوات والأرض إثبات الخلق لله عز وجل نعم وقال باب من, من الذي ادعى أن شيخ الإسلام لا ورسالة بأن الصحابة خالفوا في العقيدة شخص ادعى هذا سبحان الله وأين هي سيأتي بها منذ كاما سيأتي بها بيلفه. لسه بيألفها رحمه الله لعله يؤلفها او لعله شيخ الاسلام غير الذي نعرفه وهذا الثاني اردني ارجح <تصفيق> انها غير ابن تيمية قبل <تصفيق> <تصفيق> ابن تيمية ناس اطلافها شاخد السلام قبل ابن تيمية فهو ابن خدام الاندنسي المقدسي فيه نعم يعني في المقصود في مكانه جل وعلا نعم وقال باب ما جاء في قول الله إن رحمة, إن رحمة الله قريب من المحسنين ورى حديث أسامة قال كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي يقضي ولا يفضي نعم يقضي ولا يفضي يقضي نعم, يقضي. نعم. فأرسلت إليه الحديث إلى قوله إنما يرحم الله من عباده الرحماء وروا حديث ربي هريرة اختصمت الجنة والنار إلى ربهما الحديث إلى قوله فقال للجنة أنت رحمتي وقال للنار أنت عذاب إلى قوله وتقول هل من ثلاثا حتى يضع قدمه فيها فتمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض تقول قطم قطم قطم هذا الحديث فيه عظمة الله جل وعلا وفي الحديث الذي قبل إثبات رحمة الله إثبات الرحمة وفي الآية إن رحمة الله قرر من المحسنين وهذه الرحمة التي أنزال الله بين عباده هذه الرحمة مخلوقة لأن الرحمة رحمتان فالجنة رحمة وهي مخلوقة والنوع الثاني رحمة صفة لله عز وجل وقال للنار أنت عذابي فالجنة رحمة مخلوقة ويأثر من رحمة الله التي هي صفة له جل وعلا حتى يضع قدمه في إثبات القدم لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته وكنت قلت في مجلس إثبات الرجل وأنا أرجع عن هذه اللغظة وأقول إثبات القدم كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في رواية الرجلة إن كانت رواية فنحن نقول به أيضا نعم. قال رحمه الله باب قول الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزوله فذكر حديث عبد الله قال جاء الحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع الحديث هذا الباب في إثبات الأصابع لله عز وجل وأن الله يمسك السماوات والأرض نعم قال رحمه الله تعالى بابنا جاء في تخليق السماوات والأرض وغيره من الخلائق وهو فعل الرب وربه وأمره قل فعل الرب وعمره, وعمره فرد بصفاته وفعله وامره وهو الخالق المكون غير المخلوق وما كان بفعله وامره وتخليقه وتكوينه فهو, م... فهو مفعول مخلوق مكون وذكر حديث ابن عباس بيت في بيت نيمونة ليلة والنبي عندها إلى قوله فقرأ إن في خلق السماوات والأرض الآية والحديث نعم فالتخليق فعل الرب وأمره فالرب بصفاته وفعله وأمره هو خالق مكون غير مخلوق بصفاته جل وعلا من صفاته الفعل من صفاته التخليق هذا فعله وأمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون وهذا أمر كون قدري ولا شرع ديني نعم فالرب بصفاته وفعله وأمره وما كان من فعل وأمره وتخليقه وتكوين فهو مخلوق، فالله تعالى خلق السماوات والأرض وكلها مخلوقه وخلق عباده كلهم مخلوقون نعم وقال بعضنا لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين قال أنبأنا آدم وأنبأنا شعبة عن الأعمش سنة زيد بن وهب قال سنة الله بن مسعور حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصادق المصدوق وساق الحديث وهذا أيضا في إثبات إثبات ماذا الكلام؟ ماذا؟ وقال باب قول الله إنما قولنا لشيء إذا أردناه قال حدثنا شهاب بن عباد أنبرنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شوابة قال سنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله هذا في إذبات القول والإرادة لله عز وجل وروا حديث معاوية في ذلك أيضا وقال بابه قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الآية وقوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلانا وروا حديث أبي مرية عن النبي صلى الله عليه وسلم تكفر الله لمن جلد بسبيله الحديد هذا الباب يولئذ باطفة الكلام وأن كلام الله لا ينتهي كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ينفد البحر ولو أنما ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يوده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله سبحانه وبالحمده لو كانت الأشجار في الأرض كلها أقلاما لما يكتب به كلام الله عز وجل وكانت كانت البحار كلها مدادا لكلام الله لنكد البحر وتكسرت الأقلام دون أن ينفد كلام ربنا العظيم جل وعلا. نعم. قال باب قوله توتي الملك من تشاد قال أمبرنا مسدد أمبرنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنثى. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقولن أحدكم إن شئت فاعطني فإن الله لا مستكره له وروا حديث أبي هرية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع الحديث وروا حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بقاءكم في سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس مساق الحديث بثوله وروا حديث أبي أن نبي الله سليمان كان له ستون امرأة الحديث وروا حديث أبي هريرة رجل من المسلمين ورجل من اليهود إلى قوله فإن الناس يشعقون يوم القياه فاكون غول من يفير فإذا نوسى باطش بجانب العرش فلا أدري كان في من صعقة أفأفاق قبلي أو كان من استثنى الله مساق فيه أحاديث من والاستثناء وهذا الباب في إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله تعالى وقال باب أنزله بعلم وقال مجاهد يتنزل الأمر بينهم بين السماء السابعة والأرض السابعة وروا حديث ابن أبي أوفى قال رسول الله صلى الله وسلم يوم الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم هذا في إثبات العلم لله عز وجل نعم. وقال باب قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قال أنباء الحميدي أنباءنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسد الدهر وأنا الدهر بيده الأمر وقلب الليل والنهار قال والباني اسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الاغرب عن ابي دعاء عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل كل ليله الى السماء ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يفق صلح الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه ومن يستغفرني فاعفره له وساقدم حديث الإفك وحديث ابي وغيره في الرجل الذي يعمل الخير قط فقال ارقوني بطوده نعم وهذا الباب عقده رحمه الله في اثبات الكلام غير من الصفات ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم يوذين ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيد الامر وقلّه الليل والنهار فقوله انا الدهر يعني مصرف الدهر وخالق الدهر قد غلط ابن حزم حين اثبت ان الدهر من اسماء الله تعالى غلطه العلماء لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا ففي اللفظ الآخر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار وفي لفظ مصرف الدهر فالدهر ليس من أسماء ابن حزم رحمه الله لا أغلاطهم في هذا الباب فيقول مكلا من أسماء الله عز وجل الهوي من أسماء الله سبحانه وتعالى الهوي حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر رباه الهوي من الليل والمقصود بالهوي يعني الجزء من الليل وليس معصوب الهوية أنه من أسماء الله وأيضا في هذه الآثار الصفة في حديث ينزل ربنا إثبات صفة النزول وإثبات صفة العلو نعم فالنزول يدل على العلو والمبتدع قال أن النزول ينفي العلو فلا بد أن في أيضا النزول هذا باطل فقال بعلينا عن السنة الدليل وقالوا بل النزول يدل على العلو لأن النزول يكون إلا من من عمن فنفي النزو فاثبات النزول إثبات العلو وليس نفي الله نعم وأيضا من الج巴巴 على هذا أن الأذى لا يلزم منه الضرر لا يلزم من الشخص يؤذيك يعني يضرق وأيضا العذاب لا يلزم منه فالميت يعذب بعويل أهله عليه والمسافر يعذب بسفره السفر قطعته من العذاب كان في الصحيح يمنع وحدكم طعامه وشرابه فهل أحد يعذبه لا لا يعذبه فلا يلزم من الأذى وقوع الضرر لأنه في الحديث الآخر لن تبلغوا ضري فتضروني نعم وقال باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التوحيد الله وذكر حديث معاه وغيره هذا الباب فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته للتوحيد حديث معاه لما كان رضيف النبي عسما معاه على الحمار فقال يا معاه أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ نعم لا بل هذا حديث معاذ هذا حديث معاذ ابن عباس قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله فلو بشر الناس قال لا تبشرهم فيتكرون فحق الله العباد هو توحيده وإخلاص الدين له وحق العباد على الله وهذا حق إنحان وتفضل لحق وجوده تفضل من الله والمعتزله يقولون هو واجب على الله يقول أنه يجب على الله أن يثيب الطاع ويعاقب العاصي وهذا يقول أن هذا تفضل من الله إثابة الله لعبده تفضل ولذلك بعضهم يقول أن الأعمال ليست سابقا في دخول الجنة وإنما دخول الجنة بفضل الله ورحمته فقط بدون الأعمال ويقولون أن العمل لا قيمة له وأسسنا على الموارد البخاري في صحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتقمذني الله برحمته منه وفضله فالباء في قوله يدخل يَدْخُلَ منكم مِنْكُمُ بعمله هذه باء الْعُور وإلا فقد جاء أن الأعمال سوا في دخول الجنة يقول الله جل وعلا وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملوا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملوا وأما نفات العلة والحكمة فإن والأسباب فإنهم يقولون أن لو لا يوجد في القرآن باء السببية حتى اللغة عليه عليها خلمات في القرآن كله باء سابية إما للتبعيد أو الملاصقة أو غيرها من أنواع الباءات وليس فيه باء السابية ولذلك يقولون أن القطعة يقع عند وجود السكين وليست السكين مسابا في القطعة وأن الشبع يقع عند وجود الطعام وليس الطعام مسابا في الشبع والنمذية يقع عند وجود الشر وليس الشر سببا في في الزي والأعمال ليس سبب في دخول الجل هذا كلام معقول هذا كلام لا يمكن أن يقول مع أن أصل ظلام المعتزلة أنهم قدموا العقل على على النقل فلا عقل اتبعوا ولا نقل اتزموا بل أتوا بالمستحيلات التي لا تقع حتى في الدين فضلا عن الواقع والوجود فقالوا أن الأعمى في الصين الأعمى في الصين في أقصى المشرق لا يستطيع أن... عفوا. أن الأعمى في الصين في أقصى المشرق يستطيع أن يرى البقة في الأندلس في أقصى المغرب ليه وهو أهمى لأن العين ليست آلة للإبصار فطالما وجدت عين ترى او لا ترى عند وجود العين يقع الابصار لان العين ليست آلة للابصار وانما الابصار يقع عند وجود العين فالاعمى في اقصى المشرق في الصين يرى البقة في اقصى المغرب في في الاندلس وهذا كلام صدقه الناس وسطر في الكتب بل كان عص ظلال هؤلاء أنهم ركبوا العقل وقدموه على النقل المأجذلة، ولا يدوي الله. نعم. قال باب قول الله تعالى قل إدوى الله، وروى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من الناس. هذا الباء في إثبات الرحمة لله عز وجل. قد سبق الكلام عليها وأنها مئة جزلة. أنزل الله منها جزءا واحدا يتراحم به العباد حتى أن الداب لا ترفع حفرها عن ولدها قشية أن تصيبه نعم لا ينزلهم مخلوقا كما قال علماء نعم فالجنة من رحمة الله وهي مخلوقا نعم وقال باب قول الله إن الله هو الرزاق بقوة المتين قال أنبان عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعار قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له ذلك ثم يعافيه موزقه وهذا الباب في إثبات اسم الرزاق وأنه من أسماء الله عز وجل وفيه إثبات صفة القوة ذو وفيه وصف الله عز وجل بالصبر على الأذى ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله لكن إذا وصلك كأذى من شخص أهل الأهواء والبدع لا تلتفت إليه اصبر وانطلب في دعوتك إلى ربك ولا تلتفت وسوف يريدك الله عز وجل وينصوك إذا صدقت مع الله سبحانه وتعالى سوف تجتمع عليك القلوب وتأتلف قلوب أهل الحق وأهل السنة نعم. وقال باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا فليوهر على غيبه أحدا إن الله ينزور المستاعد <سؤال> الآيات وروا حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله وقال أنبانا محمد بن يوسف أنبانا سبيان عن إسماعيل عن الشعبية عن مصروق عن عائشة قالت من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وهذا الرحمن الرحمن الرحيم بأقصفة العلم فالله جل وعلا يعلم الغيبة والشهادة ويعلم ما كان في الماضي والأزل وما يكون في الحاضر وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون فمعما يتخفى الإنسان بأذياء وعدم الإخلاص في العمل فالله يعلم ما في قلبه الواجب على الإنسان نطهر محل نظر الرب جل وعلا وهو القلب وأشرف ما يملكه الإنسان في بدل ألا وإن في الجسد مضوى إذا, إذا صلحت صرح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب الإنسان يراعي قلبه ويحفظ قلبه ويحفظه ما. وقال باب القول الله السلام المؤمن وروى حديث عبد الله بالتشفى الله تعالى السلام المؤمن رواه حديث عبد الله في التشهد. نعم وهذا في إثبات اسم الله عز وجل السلام السلام المؤمن. ورواه حديث عبد الله في التشهد يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فالمؤمن من أسماء الله والسلام من أسماء الله عز وجل والسلام قيل ما ودعون بالسلام. فال穆سلم يدعو بالسلام لمن سلم عليه. والمؤمن على المصدق لرسله بالمعجزات والآيات، والآيات على إثبات عدد الأسماء السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والقدوس يعني منزه على المنزه المتطاهر عن كل عيب ونقص سبحانه وبحمده في المخاير رواه حديث عبد الله وفي الصيحية عبد المسعود تعليم النفلة التشهور وتشهور أنواع من تشهور المسعود شاد بن عباس شاد بن عمر الصحة تشاهد المسعود يقول بي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشاهد وكفي في كفه التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وتشاهد ابن عباس التحيات والصلوات والبركات لله وإذا أدى المسلم بأي نوع من أنواع التشهد الثابتة أجزأ وهذا من التنوع نعم. قال باب الله تعالى ملك الناس. قال أبان أحمد بن صالح أبان ابن وهب بنخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويقبض السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ المقصود من هذه الترجمة إثبات اسم الملك لله عز وجل. الله تعالى قال ملك الناس. وذلك حديثا بيقول يقبض الله الارض يوم قيامتها والسنينات نقول انا الملك اين ملوك الأرض وهذا هو الشاهد لان انا الملك في اثبات اسم الملك واثبات الملك لله عز وجل وفي اثبات القبض يقبض الله يحضر الله الارض يوم القيامة والطين يطوي الساعات سبحانه وتعالى فهو يقبض ويطوي لكمال جلاله وعظيم عظمته سبحانه نعم وقال بابه قول الله تعالى هو العزيز الحكيم قال حدثنا ابن أبي الأسود أنبأنا حرميه والحرميه لا أدر يراجع أنبأنا شعبة عقتاد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قرب قرب حتى يضع ربنا جل على قدمه ينزوي بعضها الى بعض فتقول قد قد بعض غيرات قط قط قط والنار وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون الف زمان يعني سبعون الف طرف مع كل زمان سبعون الف ملك يجرونها ومع هذا اذا وضع ربنا فيها قدمة فانها ينزوي بعضها الى بعض تقول قط قط او قد قد نعم فهدد على عظمة الله جل وعلا وعظمة قدمه سبحانه وعده عظمة يديه جل وعلا في طيه للسماوات وقبضه للأرض سبحانه وتعالى وبحمده عظمه وجبروت وخوة وإدلاله عظمة لله سبحانه وتعالى نعم. ثم تقول قد قد بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة والمقصود هذه الترجمة إثبات اسم العزيز واسم الحكيم لله وسبق لناها من اسماء الله عز وجل وعلى عزيز مشتق... متضمن لصفة العزة والحكيم لصفة الحكمة لا يزال يوقف فيها يعني النار وتقولها المزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قد قد عزتك وكرمك وهذا هو الشاهد بعزتك ان العزة لله وفيه القسم بعزتك وكرمك الحلف بعزة الله فالحلف لا يكون الا بالله او بصفة من صفاته ولكن الصفة لا تدعى من دون الله فلا تقول يا عزة الله اعزيني او يا رحمة الله ارحميني او يا مرفرة الله اغفري لي هذا لا يجهز ولله الأسماء الحسنى فادعوه يعني ادعو الله فادعوه بها ادعو الله وانتقلون بالإجابة نعم ومنه أيضا حديث في الصحيح في قصة الرجل الذي وآخر أهل النار خروجا منها سأل ربه جل وعلا قال لا تسأل غيرها فأخذ عليه المثاق والعاد أن لا غيرها فيقول بعزتك لا أسألك غيرها نعم. يعني يوجد للجنة خلقا يدخلون فيها. ورد نصوص تحريف في هذا النص وهذا شاذ ليس الصحيح أن أن الله جل وعلا ينشئ للنار أناسا يدخلون فيها وهذا شاذ ولو كان في الصحيح هذا شاذ كما أفتى العلماء ولد كعلماء ولامشياخنا وإنما الإنشاء الذي هو موافق لرحمة الله عز وجل بخلقه فإنه يكون يكون للجنة وليس للنار نعم وقال باب قال الله وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وذكر حديث ابن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من النين وهو الحديث في إثبات الحكمة لأن الآية وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كوم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبيس هذه الآية في الترجمة في إثبات عبد من الصفات الخلق هو الذي خلق السموات والأرض ويقو ويقو ويقو ويوم يقول في إثبات صفة القول والكلام قوله الحق وله الملك ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة في صفات العلم والملك هو الحكيم والخبير الحكمة والخبرة وإثبات اسم الحكيم والخبير لله عز وجل <تصفيق> نعم ثم نشر حديث ابن عباس كان يدعو من الليل عليه الصلاة والسلام وحديث طويل البخاري في قيام الليلي وحديث طويل في الاستفتاح اللهم أنت رب السموات والأرض من فيهن فلك الحمد فلك الحمد وأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد وفي الآخر قال قولك الحق ووعدك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق إلى أن قال في أخي في إثبات الملك والعلم والخبرة والعزة فيكون شاهداً مناسب للترجمة هذا الحديث الطويل في إثبات الملك والعلم والخبرة والربوبية والقيومية لله عز وجل نعم وقال باب وكان الله سميعا بصيرا وقال الأعمش عن تنيف عن عروع عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قولة الذي تجادلك في زوجها وذكر حديث أبي موسى كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا قريبا وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل ناداني وقال إن الله قد سمع قول وما ردوا عليك المقصود من هذه الترجمة إثبات اسم السميع والبصير وصفة السمع والبصر لله عز وجل وهذا من الأسماء المشتركة بين المخلوق والخالق فالمخلوق يسمى سميعا ويسمى بصيرا ولكن كل هذا في إطار قول تعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى نعم نعم وأيضا اسم الله القادر وإذا إثبات اختلفت القدرة لله عز وجل كما في حديث الاستخار نعم ورحمه الله تعالى وقال باب قل هو القادر وذكر فيه حديث جاء حديث جابر ابن عبد الله السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخاره نعم فصيغه القدره لله وقال باب مقلب القلوب ذكر حديث عبد الله اكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا وقلب القلوب ذكر حديث عبد الله ان اكثر حلف النبي الله عليه الصلاه والسلام لا وقلب القلوب ومناسبة الترجمة ظاهرة وفي آخره أن عائشة رضي رسول الله إنك تكثم أن تدعو بهذا الدعاء في الحديث الآخر تدعو في الصلاة يا مقلب القلوب تثبق بعديك فالتقى قال ما يؤمن يا وقلوب العباد بين السبعين من أصابه الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد, قلب عبد قلبا إن شاء الله نثبت قلوبا على طاعته وعلى دينه نعم وقال باب إن لله مئة اسم إلا واحدة وذكر حديث أبي هرير عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسماً مئة إلا واحدة هذه الترجمة المقصود منها إثبات أسماء الله عز وجل فأن هذه الأسماء ليست مصورة في المئة وإنما هي أسماء مرصوفة من أحصاها دخل الجنة ولو أسماء أخرى غير 99 ولكن ما أطلع الله عليه خلقه تسعة وتسعين بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نعم وقال باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها فذكر الحديث اللهم باسم باسمك أحيا وأموت وذكر أحاديث الصيد والتسمية هذه الترجمة معقودة للسؤال بأسماء الله والاستعادة بها اللهم باسمك أحيا وأموت باسمك اللهم أموت وأحيا الحمد لله لريحان والتنشور بسم الله عند الصيد فكل هذا استعان بأسماء الله عز وجل وطلب بأسماء الله كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فحديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بي بعلمك وأستغفرك بقدرك وأسألك من فضلك العظيم. وإذا أرسل الإنسان صيدا لابد بد أن يقول بسم الله. وإذا أرسل كلبه معلم فإنه يسمى الله عز وجل. نعم. والاستعارة باسم الله سبحانه. يتعود الإنسان باسم الله عز وجل. نعم. لعلنا نكف. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل اعلم رحمنا الله وإياك أن هذه الأحاديث التي قد ذكرنا في سباة الله تعالى قد ذكرها الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن محمد وأشبهها وأشبهها ورواها شيخنا وجمعها شيخنا الإمام أبو يعلى نظر الله وجهه على ما ساقها الإمام أبو عبد الله بن بطة وأوجبوا كلهم الإيمان بها والتسليم ولا ترد ولا تتأول وكذلك ساقها مسلم في الصحيح وأبو عبد الرحمن النسائي وجميع أصحاب الحديث وإنما زاد عليهم شيخنا رحمه الله وأنه ذكر أسولة نعم أسئلة اعترض, اعترض بها المتكلمون عليها إما ليبتلوها أو يتأولوها فرد عليهم ذلك على ما قاله السلف المهديون والخلف المرضيون وكان موفقا بحمد الله في ذلك وغيره لأن الملشدة قد اعترضت على آي الكتاب بما أوقعت به أن الملاحظة قد اعترضت على أي الكتاب بما أرقعت به الشبه والشكوك ولولما تفضل الله به من العلماء الذين أزالوه وميزوه وإلا كان الناس في حيرة وكذلك اعترضوا على الأخبار ورد عليهم السلف الأخيار وكذلك فعلوا فيها حديث الصفات وما كان قبل ذلك فكان ومن كان ومن كان قبهم فكان لهم قوة الإيمان وصحة الإفتان والمعرفة والبيان ما لا يحتاجون معه إلى من يتجرد لذلك فأما في زماننا هذا فالناس بهم حاجة إلى ذلك فلو فلولا لم يفعل ما كانوا في حيرة والله يحسن على ذلك هذا في زمان ابن البنا في القرن الخامس يقول الناس في حيرة ماذا عاش ابن البنا في القرن الواحد والعشري بعدش لهلاش لقد الخامس عشر نزلوا عاش ابن البن الان بعد عشر قرون 1000 سنة نعم والله يحسن على ذلك جزاه ويجمع له خير اخراته ودنياه فلقد كان من اخبار المؤمنين والاعباري من, من احبار المؤمنين وخيار المسلمين ومن الأئمة الصالحين نفعنا الله بمحبته وتغمدنا وإياه برحمته إنه بما يسأل جدير وعلى ما يشاء قدير إن شاء الله قال حترة فصلا اعلم رحمنا الله وإياك أن هذه الأحاديث إلى أخر واستأنس سياق مسلم لها والنساء وجميع أصحاب الحديث إلى هنا انتهى المؤلف رحمه الله من كتاب النقل من, من كتاب التوحيد للبخاري وسبق انه نقل من كتاب الشريع وسيبدأ في الباب القادم في النقل عن ابن قتيبة من كتابه تأويل مختلف الحديث فقال اعلم رحمنا الله وإياه يعني تيقن والعلم هو حكم ذهني جازم وهو غير الشك وغير الوهد وغير الظن شيء التي تتصور أربعة العلم وهو اليقين الذي يتيقنه الإنسان الشك وهو التردد بين أمرين من غير مرجح فإذا كان أحدهما راجح فالراجح يسمى ظنن والمرجوع يسمى وهب إذا الظن والوهم واليقين والشك فتكون أشياء المتصورة علما وظنا وشكا ووحما فالمؤلف يقول علم يعني لا تظن ولا تشك ولا تتوهب بل تيقن قلوه يا لمرحمن الله وإياك دعا لنفسه وللقائق وهذا من نصحه هذه الأحد ذكرتها في صفات الله قد ذكرها الإمام أبو عبد الله أحد بن حنبل فيستأنس البخاري بذكر احمد لها ونحن نستأنس بذكر علمائنا هذه النصوص نستأنس والله بها والله بها وتسعد قلوبنا بذكرها ودراستها وربما الانسان كان مريضا في الانشط اذا اقول عليه كلام السلف وأنتم ما شاء الله الان بارك الله فيكم من كنا ونحن جالسين الان الساعة الخامسة والسادسة مثلا خمسة والنصف الى الان كم ساعة ست ساعات تقريبا فنصى الله جل على الصدق والاخلاص قال وأوجبوا كلهم الإيمان بها للتسليم الإيمان بإسماء الله وصفاته هذا أمر وجدك ترد رأسة أول تأويل المبطلين ثم رد على المتكلمين الذين أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى وذكر تزكيته لأبي عبد الفراء شيخه قالوا أسيلة يعني أسئلة له. أو أسيلة تسهيل همزة أسئلة فالمؤلف رحمه الله قال أن هذا الحديث له يترواها للسنة فلا يعترض عليها بأطراض المتكلبين من الفلاسفة وأهل الكلام واعتبرت الوزارة عليها شيخنا والمراد بقول شيخنا هو القاضي أبو يعلى ثم سيبدأ رحمه الله بالنقل عن, عن ابن خطيبة والمؤلف يقول من كان قبلنا في الأزمات السابقة ومن تقدمين قبل أن تجد الشبه كان عندهم قوة الإيمان وصحة اليقين ما لا يحتاجون ولكن الناس في زمننا يحتاجون لمن يبين لهم الحق ويزيل الشبه على الناس ثم قالنا فعنا الله بمحبته وتقمدنا أيها برحمته يعني حب الصالحين من أسباب حبك الله عز وجل وبعد الصالحين من أسباب مغض الله العبد ومقته عليه والعياذ بالله إنه بما يسأل جدير الله تعالى جدير بالإجابة وعلى ما يشاء قدير هذا الدعاء يمشي على منهج المعتزلة أن القدرة متعلقة بي بالمشيئة هذا غلط وكان الأولى أن يقول إنه على كل شيء قدير وليس على ما يشاء قدير لأن هذا قول المعتزلات والواجب هو أن يدعو بما دعت به أهل السنة والله على كل شيء قدير أما المعتزف فيقولون على ما يشاء قدير يعني والذي لا يشاؤه ليس قول المعنى وهي أفعال العباد وهذا باطل وهذا غلط من المعتزلات وإذا قالوا ان شاء الله قال شيخنا لا حاجه للاستثناء هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وقت احدكم اللهم وفقني ان شئت اللهم ارحمني ان شئت اللي يعزه المساله فان الله لا مكره له نعم ولا اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد نعم. قال حدثنا أحمد بن كامل. قال حدثنا أبو كداب. قال حدثنا حسين لا لا بن حفص. نقف هنا. نقف. نقف. كتاب كتاب. نقف هنا. نقف هنا. نقف هنا. نقف هنا. نعم. طيب كمل كملنا. قال حدثنا سفيان الثواني عن سعيد بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي رياض قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الصلاة حتى تكون خصومت في ربهم قال الإمام أبو الفتح الحافظ هذا حديث غريب من حديث سفيان عن سبيل إذن أبو صالح تفرد به حسين بن حفص. عنه وتفرد به أبو قلقتهم حسين, حسين. وهذه الخصوم هي اعتراضات ملاحدة على الآثار التي صحت روادها وشهر مقلها وأخذت الأيام متبعا احتاج العلماء الرد لتلك الشبه ونصيحة الأمه لها هذا الحديث الذي روى تكون تقوم الساعة حتى تكون خصومة في ربنا عبد عبدالبرد في جانب الان وفضله وذكر الحافظ انه غريب تفرد به حسين بن صالح تفرد عن ابو قلابة عن حسين هذا الحديث ضعيف ولكن لعله شواحد فالناس لسكرنا مختصمون في ربهم اليهود لهم قول والنصال لهم قول وغيرهم له قول وسيجيب رحم الله ن نلبنا عن من خلال كتاب ابن قتيبة عن اعتراضات الملاحظة نعم الملاحظة نعم أقرأ دوامنا نذهب من اليمن نروحنا في اليمنية في نصف غروب الهذا لقرية المعارة بمركز بدر يوم الثلاثاء والأربعاء الخامس عشر والسادس عشر من هذا الشهر إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر ويوم الاثنين الذي يقض له الرابع عشر زواج الأخ أحمد عناني من بعد صلاة المغرب من بعد صلاة المغرب في نفس القرية بحضور فضيلة الشيخ مجد فتح السيد وفضيلة الشيخ عبد الرحمن القاضي وفضيلة الشيخ علي بن عبد العزيز حفظه الله تعالى رسول فقوم الشيخ بعدها بشرح كتاب رسول السنة ابن أبي رحمه الله تعالى وعيد المدروق من الأربعة والخميس الذي بعدها يوم الثالث والعشرين يوم, يوم الثالث والعشرين والآن والعشرين من مسجح السن بقرية الحمرى بوادي المترون من بعد صلاة المهر ان شاء الله تعالى وسنعلمه عن الكتاب الذي تشرح ودعوة ان شاء الله تعالى كذلك للرحلة العلمية في مدينة محافظة المنية في بني مزار في مسجد أبو رجل الفتاة والأربعاء التاسع والعشرين والثلاثين من هذا الشهر الجاري وسنعلن إن شاء الله تعالى عن الكتاب وأي أخ يريد عن استعلام وقمت لفنانك وراته بإخوة المسؤولين ورجونا إن شاء الله معنا في الواق طيب الأخ المسؤول عن قرية المعركة 014 29 39 قرية المعركة لا خممسين أقل من الهاتف، خمسين أو ثلاثين، خمسين أو ثلاثين، خمسين. لا خممسين أقل من الهاتف بشكل أساسي، خمسة كم خمسة ثمانية ستة ده هو المطلوب أما أما ثمانية ثمانية سبعة وثلاثون سبعة وأربعون خمسة مية ستة سبعة وثلاثون الشيخ حتى يستريح بعض الشيخ يعني آخر ما الشيخ حتى دقايق يعني إن شاء الله.